ب ر ن ا م ج الثقافي ة من ا ل ق ا ه ر ة تقدم تاسو م س ر ح ي ة الكاتب ا ل أ ل م ا ن ي يوهان ف و ل ف ج ا ن ج و ت ا ترجمت الدكتور عبد الغفار مكاوي إ خ ر ا ج هلال أ ب و عامر الفصل ا ل أ و ل المنظر فناء ح د ي ق ة تزينه تماثيل ن ص ف ي ة لشعراء الملاحم يظهر في م ق د م ة المسرح على اليمين تمثال ف ر ج ي ل وعلى اليسار تمثال أ ر ي و س ت ل ي و ن و ر ا أ ن ت تنظرين إ ل ي وتبتسمين ثم تنظرين إ ل ى نفسك وتبتسمين من جديد ماذا بك دعي صديقتك تعرف الخبر التفكير يبدو عليك ومع هذا يبدو عليك السرور أ ج ل يا أ م ي ر ت ي يسرني أ ن أ ر ا ن ا هنا في ز ي ن ة أ ه ل الريف نبدو كالراعيات السعيدات ويشغلنا ما يشغل السعداء نحن نعقد ا ل أ ك ا ل ي ل هذا الذي يزدان بالزهور يكبر شيئا فشيئا في يديه و أ ن ت بفكرك السامي وقلبك الكبير قد اخترت الغار الرقيق النحيل <تصفيق> ا ل أ غ ص ا ن التي جدلتها بالفكر والخيال سرعان ما وجدت ر أ س ا بها ج د ي ر ة إ ن ن ي أ ض ع ه ا م م ت ن ة على ر أ س ب ر ج ي ن وها انا أ ي ض ا أ ث ب ت إ ك ل ي ل ي المكتمل البهيج على ج ب ه ة المعلم ل ل ذ ي غ ا ل ع ا ل ي ة هذا الذي لن تذبل دعاباته ل ي أ خ ذ حظه من الربيع الجديد شاءت م ر و ة شقيقي أ ن يرسلنا في هذه ا ل أ ي ا م إ ل ى الريف نستطيع أ ن نخلد إ ل ى أ ن ف س ن ا و ن ق د ي الساعات ونحن نحلم في زمان الشعراء ا ل ز ه ب ي أ ح ب بالرغواردو ي كم من يوم بهيج من أ ي ا م الشباب عشته هنا في حبور وهذه ا ل أ و ر ا ق الخضراء وهذه الشمس تبعث في وجدان ا ل إ ح س ا س بالزمن البعيد أ ج ل إ ن عالما جديدا يحيط بنا ظلال هذه ا ل أ ش ج ا ر ا ل م خ ض ر ة أ ب د ا تغمر القلب بالسرور وخرير ا ل أ م و ا ج يسعد النفس من جديد الغصون ا ل ش ا ب ة تهدهدها ريح الصباح والزهور تتطلع إ ل ي ن ا من أ ح و ا ض الزرع وفي عيونها الطفليه ن ظ ر ة ودود والبستاني يرفع مطمئنا سقف البيت الزجاجي الذي غرس فيه الليمون والبرتقال السماء الزرقاء تمتد من فوقنا وعلى مدى ا ل أ ف ق يذوب الثليج على قمم الجبال ا ل ب ع ي د ة ويرسل أ ن ف ا س العبير <تصفيق> كم كنت أ و د أ ن أ ر ح ب بالربيع لو لم يسلب مني صديقتي لا تذكريني في هذه الساعات الحسان ب أ ن ن ي يا أ م ي ر ت ي س أ ر ح ل عن قريب كل ما قد تهجرينه سوف تجدينه مضاعفا في تلك ا ل م د ي ن ة ا ل ك ب ي ر ة من جديد الواجب يدعوني والحب ن ا د ي ن ي للزوج الذي طال حرمانه س أ ح ض ر له ولده الذي أ س ر ع نموه وزكت تربيته في هذا العام و أ ش ا ر ك ه ف ر ح ة ا ل آ ب ا ء ع ظ ي م ة هي فلورنسا و ر ا ئ ع ة غير أ ن كنوزها ا ل م ت ر ا ك م ة لا تعدل قيمتها نفائس فراره إ ن الشعب هو الذي جعل من تلك ا ل م د ي ن ة م د ي ن ة أ م ا فراره فبفضل أ م ر ا ئ ه ا أ ص ب ح ت ع ظ ي م ة بل الفضل للطيبين الذين أ ق ب ل و ا إ ل ى هنا بمحض ا ل ص د ف ة وجمع الحظ بيننا وبينهم من اليسير على ا ل ص د ف ة أ ن تفرق ما ج م ع أ م ا ا ل إ ن س ا ن النبيل فيكذب النبلاء إ ل ي ه ويعرف كيف يحتفظ بهم مثل ما تفعلون من حول شقيقك ومن حولك تتالف قلوب ج د ي ر ة بكما و أ ن ت م ا جديران ب أ ب ا ئ ك م ا العظام هنا توقدت في ب ه ج ة ش ع ل ة العلم و ح ر ي ة الفكر ا ل ج م ي ل ة بينما كان التوحش يلقي ذ ل ه الكثيف على العالم المحيط بكم كنت لا أ ز ا ل ط ف ل ة عندما رنت أ س م ا ء هرقل وهبوليت في أ ذ ن ي كان أ ب ي يكثر من الثناء على ف ر ا ر ة ثناءه على روما وفلورنسا طالما اشتقت إ ل ي ه ا و ه ا ن ذ ا ا ل آ ن أ ع ي ش فيها هنا حل ب ت ر ا ر ك ضيفا وهنا لقي ا ل ر ع ا ي ة و أ ر ي و س عثر هنا على نماذجه وما من اسم عظيم ذكرته روما إ ل ا وحل ضيفا على هذا البيت و إ ن ه ا ل م ز ي ة أ ن تستضيف العبقري إ ن أ ن ت قدمت له ه د ي ة رد لك ا ل ه د ي ة ب أ ح س ن منها المكان الذي يحل فيه إ ن س ا ن طيب تحل فيه ا ل ب ر ك ة ولا تزال كلمته وعمله تترددان في سمع الحفيد بعد م ئ ة عام هذا لو كان للحفيد مثل ما لك من إ ح س ا س حي إ ن ي كثيرا ما أ غ ب ت ك على هذه ا ل ن ع م ة التي تستمتعين بها في هدوء وصفاء م ت ع ة لا يعرفها إ ل ا القليلون إ ن قلبي ليدفعني ا إ ل ى ا ل إ ف ص ا ح عما أ ح س به ملء الفؤاد أ ن ت تحسين به أ ف ض ل و أ ع م ق وتصمتين أ ن ت لا يبهرك مظهر ا ل ل ح ظ ة ا ل ع ا ب ر ة ولا الذكاء يخلبك عبثا يحاول التملق أ ن يلتصق ب أ ذ ن ي ك إ ن فكرك يظل راسخا وذوقك سليما وحكمك صائبا وحظك من ا ل ع ظ م ة دائما عظيم ف أ ن ت تعرفينها كما تعرفين نفسك أ و ل ى بك الا تخلعي على هذا الملق الرفيع ثوب ا ل ص د ا ق ة ا ل ح م ي م ة <تصفيق> بل ا ل ص د ا ق ة ع ا د ل ة فهي وحدها التي تستطيع أ ن تقدرك حق خ د ر ك دعيني كذلك أ ذ ك ر للحظ و ا ل م ن ا س ب ة دورهما في تكوين روحك إ ن ك تملكينها حقا و إ ن ك أ ن ت في ا ل ن ه ا ي ة هذه الروح والدنيا كلها تكرمك أ ن ت وشقيقتك وتعلي قدركما فوق عظيمات النساء في زمانكما كل هذا يا ليونورا لا يؤثر علي كثيراً. كلما تذكرت أ ن ن ا لا نساوي إ ل ا القليل و أ ن هذا القليل ندين به لغيرنا إ ن معرفتي باللغات ا ل ق د ي م ة و ب أ ف ض ل ما خلفه لنا العالم القديم شيء أ د ي ن به ل أ م ي ومع ذلك فلم تكن إ ح د ى ابنتيها لا تدانيها في علمها ولا في حكمها السليم ولو حاولت إ ح د ا ن ا أ ن تقارن نفسها بها لكانت لوكريتيا بذلك أ و ل ى مني كذلك أ س ت ط ي ع أ ن أ ؤ ك د لك انني ما نظرت يوما إ ل ى ما وهبتني الطبيعه او ما اولانيه الحظ على انه ملك لي او انني جديره به وانه مما يسعد نفسي حين اسمع الاذكياء يتناقشون ان اتمكن من فهمهم وتتبع ما يريدون قد يكون حكما على رجل من رجال العصر القديم او على قيمه اعماله او قد يدور الحديث عن علم نمته التجربه فنفع الانسان وارتفع به في ان في أ ي و ج ه ة دار حديث هؤلاء النبلاء وجدتني أ ت ت ب ع ه م ل أ ن ن ي أ ح ب أ ن أ ت ا ب ع الحديث أ ح ب أ ن أ ش ه د مناظرات الحكماء و أ ر ى كيف ي ع ب س في ر ق ة بشفاه الخطباء كلامهم عن القوى ا ل ص د ي ق ة أ و القوى ا ل م خ ي ف ة التي تحرك صدر ا ل إ ن س ا ن و أ ح ب أ ن أ ر ى كيف تصبح ش ه و ة ا ل أ م ر ا ء إ ل ى الحكم والتوسع في الممتلكات موضوعا يتناوله المفكرون وكيف تستطيع ا ل ف ت ن ة ا ل ل ط ي ف ة التي ي ت ع ه د و ا ل ل ب ي ب ب ا ل ر ع ا ي ة ا ل د ق ي ق ة أ ن تعلمنا بدلا من أ ن تؤذينا وبعد أ ن تنتهي مثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ج ا د ة يستريح السمع والوجدان لتذوق قوافي الشاعر الذي يسكب أ ح ب المشاعر في النفس ب أ ن غ ا م عذاب إ ن روحك العالي يحيط ب م م ل ك ة ش ا س ع ة أ م ا أ ن ا ف أ و ث ر أ ن أ ق ي م في ج ز ي ر ة الشعر التي تنمو فيها أ ش ج ا ر الغار لقد أ ك د و ا لي أ ن ش ج ر ة المر هي التي تؤثر أ ن تنمو في هذا البلد الجميل أ ك ث ر من غيرها من ا ل أ ش ج ا ر و إ ذ ا كانت ربات الفن والجمال كثيرات العدد ف ي ن ظ ر أ ن يبحث ا ل إ ن س ا ن بينهن عن ص ا ح ب ة و ر ف ي ق ة ل أ ن لقاء الشاعر أ ح ب إ ل ى نفسه إ ن ه يتجنبنا لا بل يبدو ك أ ن ه يهرب منا ويبحث عن شيء لا نعرفه وقد لا يعرفه هو نفسه في ن ه ا ي ة المطاف ما أ ج م ل أ ن يلقانا عندئذ في ا ل ل ح ظ ة ا ل م و ا ت ي ة و أ ن يتعرف فينا و ا ل ب ه ج ة تغمره على الكند الذي طالما بحث عنه عبثا في العالم البعيد لا بد لي من قبول دعابتك إ ن ه ا تصيبني حقا ولكنها لا تصيبني في الصميم إ ن ن ي أ ق د ر كل إ ن س ا ن و أ ع ر ف له ف ض ل ا ولست أ ح س لتاس بغير العدل و ا ل إ ن ص ا ف ان نظرته لا تكاد تستقر على هذه الارض لكن اذنه تسمع الحان الطبيعه المنسجمه كل ما يقدمه التاريخ منكنوز كل ما تهديه الحياه يتلقاه صدره بالحب والعرفان ان وجدانه يجمع كل ما تباعد وتشتت واحساسه يهب الحياه لما لا حياه فيه كثيرا ما يضفي النبل على ما يبدو لنا وضيعا والشيء الذي نقدره يصبح في عينيه عدما وهباء هذه هي ا ل د ا ئ ر ة ا ل س ا ح ر ة التي يتجول فيها هذا الرجل المدهش ويغرينا على التجوال معه فيها ومشاركته ا ل ح ي ا ة التي يحياها انه يبدو ك أ ن ه يقترب منا ومع ذلك يظل عنا بعيدا ويبدو عليه ك أ ن ه يتطلع إ ل ي ن ا ومن يدري أ ي ة أ ش ب ا ح غ ر ي ب ة ت ت ر ا ء له في مكاننا أ ر ا ك صورت الشاعر الذي يهيم في ممالك ا ل أ ح ل ا م ا ل ع ذ ب ة في ص و ر ة ل ط ي ف ة و ر ق ي ق ة ومع هذا يبدو لي أ ن الواقع يكذبه كذلك إ ل ي ه ب ق و ة ويسيطر عليه هذه ا ل أ غ ا ن ي ا ل ج م ي ل ة التي نلقاها م ع ل ق ة هنا وهناك على ا ل أ ش ج ا ر أ ش ب ه ت ف ا ح ا ت ذ ه ب ي ة أ و ب ن ج م ة المساء أ ل ا ترين أ ن ه ا الثمار ا ل ع ذ ب ة لحب حقيقي أ ن ا أ ي ض ا أ ب ت ه ج بهذه الصفحات الحسان إ ن روحه الخصب يمجد ص و ر ة و ا ح د ة في كل أ ب ي ا ت ه وقصائده أ ح ي ا ن ا يفتنه سناها المضيء فيرفعها إ ل ى السماء ا ل م ز د ا ن ة بالنجوم ويسجد أ م ا م ه ا سجود العابد كما تفعل ا ل م ل ا ئ ك ة فوق السحاب أ و يسترق ا ل خ ط أ ليفتش عنها في المروج ا ل ن ا ع س ة ويعقد لها تاجا من كل ز ه ر ة تصادفه ف إ ذ ا ابتعدت ا ل م ع ب و د ة راح يبارك الدرب الذي و ط أ ت ه قدمها ا ل ج م ي ل ة إ ن ه يتخفى كالبلبل بين أ خ ص ا ن ا ل أ ي ك ليشدو من قلب موجع و ي م ل أ المرج والهواء بشكواه ا ل ع ذ ب ة الحنون إ ن أ غ ن ي ت ه ا ل س ا ح ر ة تجذب الاذان و ك آ ب ت ه ا ل م س ع د ة ت ق ب ر القلوب على الاستسلام <تصفيق> واذا اراد ان يسمي محبوبه فسوف يسميه ليونورا <تصفيق> انه اسمك كما هو اسمي ولقد كان يسيئني ان يختار اسما سواه يسعدني انه يستطيع بهذا المعنى المزدوج ان يخفي عاطفته نحوي كما يرضيني ان يتذكرني ايضا كلما نطق بهذا الاسم العذب بعيد عن خ ا ط ر ا ل آ ن ذلك الحب الذي يريد أ ن يسيطر على المحبوب ويملكه بلا شريك وتدفعه ا ل غ ي ر ة أ ن يحميه من كل ا ل أ ن ظ ا ر إ ذ ا كان في ساعات ا ل إ ل ه ا م السعيد ينصرف إ ل ى ا ل ت أ م ل في سمو قدرك فربما أ س ع د ه أ ن يلتفت في بعض ا ل أ ح ي ا ن إ ل ى قدري الضئيل إ ن ه لا يحبنا واعذريني أ ن أ ق و ل ه ا لك بل يجمع ما يحبه من كل ا ل أ ج و ا ء ليضعه في اسم واحد نحمله ويعبر به عن إ ح س ا س ه يخيل إ ل ي ن ا أ ن ن ا نحب الرجل وما نحب في الواقع إ ل ا اسم ما يمكن أ ن نصل إ ل ي ه بالحب لقد تعمقت في هذا العلم يا ليونورا إ ن ك تقولين لي أ ش ي ا ء لا تكاد تلمس إ ل ا أ ذ ن ي ولكنها لا تنفذ أ ب د ا إ ل ى روحي أ م ث ل ك يا ت ل م ي ذ ة أ ف ل ا ط و ن لا تفهم ما تجرؤ م س ت ج د ة على ا ل ث ر ث ر ة به لا بد أ ن ن ي أ خ ط أ بالغ ا ل خ ط أ ولكن لا إ ن ن ي لا أ خ ط ا تماما وهذا ما أ ع ر ف ه جيدا إ ن الحب لم يكن يظهر في هذه ا ل م د ر س ة ا ل ن ب ي ل ة في مظهر الطفل المدلل كدابه على الدوام بل كان الشاب الذي تزوج ب س ي خ ة وجلس مع ا ل آ ل ه ة يدلي ب ا ل ر أ ي و ا ل م ش و ر ة إ ن ه لا يضطرب هنا وهناك نزقا من قلب إ ل ى قلب ولا يعمه في ضلاله العذب ليتشبث بالشكل والجمال ولا يكفر عن نشوته ا ل ع ا ج ل ة بالسخط و ا ل ش م ئ ز ا ز ها هو ذا أ خ ي مقبلا فلنحاول الا يفضحنا الحديث حتى لا يسخر بكلامنا كما سخر من قبل بملبسنا أ ب ح ث عن تاسو الذي لا أ ع ث ر عليه في أ ي مكان وحتى هنا لا أ ج د ه معكما هل تستطيعان أ ن ت ن ب ئ ا ن بخبر عنه ب ا ل أ م س ر أ ي ت ه ل ح ظ ة واليوم لم أ ر ه إ ن ه يقترف ا ل خ ط أ القديم إ ذ يسعى إ ل ى ا ل و ح د ة لا إ ل ى ص ح ب ة الناس لئن غفرت له فراره من زحام البشر و إ ي ث ا ر ه ا ل إ خ ل ا د إ ل ى روحه يسامرها في ح ر ي ة وهدوء فلن أ س ت ط ي ع أ ن أ غ ف ر له أ ن ه يبتعد بنفسه عن د ا ئ ر ة ا ل أ ص د ق ا ء أ ي ه ا ا ل أ م ي ر إ ن لم أ ك ن م خ ط ئ ة فسرعان ما تحول لومك إ ل ى ثناء لقد ر أ ي ت ه اليوم من بعيد كان يحمل في يده كتابا ولوحا وكان يكتب ثم يمشي ثم يكتب من جديد ك ل م ة ع ا ب ر ة قالها ب ا ل أ م س لي أ ح س س ت أ ن ه ا تعلن إ ت م ا م عمله لم يبق أ م ا م ه غير لمسات ص غ ي ر ة ويقدم ل م ر ؤ ت ك التي طالما أ ن ع م ت بها ع ل ي ا ل ه د ي ة التي هي بها ج د ي ر ة مرحبا به إ ن حملها إ ل ي ولين العفوي الى أ م د طويل بقدر ما أ ب د ى من الاهتمام بعمله وبقدر ما تسعد نفسي ولابد أ ن تسعد بهذا العمل العظيم ف إ ن قلقي أ ي ض ا يتزايد كل يوم إ ن ه لا يفرغ منه ولا يستطيع أ ن يتمه بل يغير فيه بلا ا ن ق ط ا ع ويتقدم ببطء ثم يتوقف من جديد ويخيب فيه الرجاء عسير على النفس أ ن يرى ا ل إ ن س ا ن كيف تفلت منه ا ل م ت ع ة التي ظ م ه ا قريبه منه أ م ا أ ن ا ف أ ث ن ي على هذا التواضع و أ م ت د ح الحرص الذي يسير به خ ط و ة ف خ ط و ة إ ل ى الهدف لم تكن أ ب ي ا ت ه لتتحد في مجموع حي حتى ترضى عنه ربات الفن والجمال و إ ن نفسه لا تصب إ ل ى شيء كما تصب إ ل ى أ ن يكتمل قصيده في كل منسجم انه لا يريد أ ن ي ك و م خ ر ا ف ة على خ ر ا ف ة قد تشوق وتسحر لكنها تخدعك في آ خ ر ا ل أ م ر ويضيع صداها كما تضيع الكلمات ا ل م ف ك ك ة دعه يا أ خ ي ف إ ن الزمن ليس مقياسا للعمل الجيد و إ ذ ا كان ل ل أ ج ي ا ل ا ل م ق ب ل ة أ ن تستمتع ب ه فالواجب على الذين يعيشون مع الفنان أ ن ينسوا أ ن ف س ه م فلنوحد جهودنا يا ش ق ي ق ة ا ل م ح ب و ب ة كما فعلنا في أ غ ل ب ا ل أ ح ي ا ن لخيرنا المشترك إ ن تشددت عليه فتلطفي أ ن ت معه و إ ن وجدتك م ف ر ط ة التسامح رحت أ ت ع ج ل ه ربما وجدناه عندئذ على حين ف ج أ ة وقد أ د ر ك الهدف الذي طالما تمنيناه هناك فليدهش الوطن وليدهش العالم كله ل ر و ع ة العمل الذي أ ت م ه س أ ن ا ل أ ن ا ن ص ي ب من ذلك المجد وستفتح له أ ب و ا ب ا ل ح ي ا ة لا يستطيع الرجل النبيل أ ن يقتصر في ثقافته على مجال محدود لا بد أ ن يؤثر الوطن ويؤثر العالم كله عليه لا بد له أ ن يتعلم كيف يتحمل الثناء والهجاء سوف يجد نفسه مضطرا إ ل ى أ ن يحسن م ع ر ف ة نفسه وغيره ولن تستطيع ا ل و ح د ة أ ن تهدهده ب أ و ه ا م ه ا التي تتملقه و إ ذ ا كان العدو لا يبقي عليه فلا يجوز للصديق أ ن يراعيه هنالك يجرب الشاب قدرته على الكفاح فيحس بكيانه ويشعر ب أ ن ه قد أ ص ب ح رجلا ً إ ذ ن فسوف تقدم له يا أ م ي ر كل ما تستطيع كما قدمت له الكثير حتى ا ل آ ن إ ن ا ل م و ه ب ة تتكون في ظل السكون و د و ا م ة ا ل ح ي ا ة هي التي تربي الطباع ليت وجدانه يتعلم من دروسك كما تعلم فنه فلا يعود يتجنب الناس ولا يتحول سخطه في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر إ ل ى الخوف والحقد لا يخاف الناس إ ل ا من يجهلهم ومن يتجنبهم سرعان ما يسيء فهمهم ذلك هو حاله وكذلك يضطرب الوجدان الحر ويحبس نفسه مع ا ل أ ي ا م في ا ل أ غ ل ا ل كثيرا ما أ ر ا ه يهتم بنيل رضاي أ ك ث ر مما ينبغي لمثله ويسيء الظن بعدد كبير من الناس أ ع ل م تمام العلم انهم ليسوا أ ع د ا ء ه و إ ذ ا حدث أ ن فقد له خطاب او انتقل من عنده خادم ليخدم غيره او ضاعت احدى اوراقه اسرع الى الحكم بان وراءها ن ي ة س ي ئ ة و خ ي ا ن ة وحيلا م ا ك ر ة تريد ان تدمر مصيره فلنحاول يا اخي الا ننسى ان الانسان لا يمكنه ان يتخلى عن نفسه واذا حدث لصديق ورفيق ص ف ر ان جرحت قدمه أ ل ا نفضل في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن نمشي على مهل ونمد له يدنا عن طيب خاطر ا ل أ ف ض ل من ذلك أ ن نحاول شفاءه ونسرع ب ت ج ر ب ة العلاج الذي ينصح به الطبيب ثم نمضي فرحين مع الرفيق المعافى على الطريق الجديد ل ل ح ي ا ة ا ل م س ت ب ش ر ة ومع ذلك ف إ ن ن ي أ ر ج و يا أ ح ب ا ئ ي أ ل ا يقال عني إ ن ن ي تحملت وزر الطبيب القاسي إ ن ن ي أ ف ع ل كل ما أ س ت ط ي ع لكي أ ب ث في قلبه ا ل ث ق ة و ا ل أ م ا ن و أ ق د م له أ م ا م الكثيرين من الدلائل ما يؤكد رضاي ف إ ذ ا جاء إ ل ي شاكيا أ م ر ت على الفور بالتحقيق كما فعلت أ خ ي ر ا حينما صور له الخيال أ ن اللصوص قد داهموا حجرته ف إ ذ ا لم يتم الكشف عن شيء شرحت له ر أ ي ي في اتزان وكما أ ن على ا ل إ ن س ا ن أ ن يجرب كل شيء ف إ ن ن ي أ ج ر ب الصبر مع ا ت ا س ق ل أ ن ه يستحقه و إ ن ي لااعلم أ ن ك م ا تؤيداني لقد أ ت ي ت بكما الى الريف و س أ ع و د إ ل ى ا ل م د ي ن ة في المساء سوف تريان ي أ ن ط و ن ي و ل ب د ع لحظات إ ذ سيحضر من روما ل ي أ خ ذ ن ي معه أ م ا م ن ا أ م و ر ك ث ي ر ة لا بد من بحثها والانتهاء منها وقرارات لا بد من اتخاذها ورسائل لا بد من كتابتها وكل هذا يدعوني للرجوع إ ل ى ا ل م د ي ن ة هل ت أ ذ ن لنا بمصاحبتك بل ابقا ي هنا وسافرا معا إ ل ى كنساندوري و ا س ت م ت ع ب ا ل أ ي ا م ا ل ج م ي ل ة كما يحلو لكما الا يمكنك حقا أ ن تبقى معنا وتدبر هنا شؤونك كما تدبرها في ا ل م د ي ن ة وهل تحرمنا على الفور من أ ن ط و ن ي و الذي ننتظر منه أ ن يروي الكثير عما شاهده في روما مستحيل ما تطلبان يا صغيرتي ومع ذلك ف س أ ع و د معه ب أ س ر ع ما نستطيع وعندئذ تستمعان إ ل ى حكاياته وتساعدان على م ك ا ف أ ت ه وهو الذي يبذل في خ د م ة الكثير ف إ ذ ا فرغنا من الحديث ف ل ي أ ت ي الضيوف كجماعات النحل ليشيعوا الفرح في حدائقنا والقى أ ل تحت ظلال ا ل ر ض ة الجمال الذي أ ف ت ش عنه ويحن قلبي إ ل ي ه سنحاول أ ن ننظر من خلال ا ل أ ص ا ب ه وسترين إ ل ى أ ي حد يذهب بي التسامح ارى ا ت ا س يتقدم نحونا من م د ة ط و ي ل ة إ ن ه يسير بخطا ب ط ي ئ ة ويقف كالمتردد ف ج أ ة بلا حراك ثم يعود فيحث السير نحونا وها هو ذا يتوقف من جديد حين تريانه ي ت أ م ل ويبدع فلا ت ز ع ج أ ح ل ا م ه بل اتركاه يتجول كما يشاء لقد رانا وها هو ذا قادم نحونا هانذا أ ت ق د م في بطء ل أ ع ط ي ك كتابا وما زلت أ ت ر د د في تسليمه إ ل ي ك أ ع ل م تمام العلم أ ن ه لا يزال ناقصا و إ ن بدا عليه أ ن ه تم وانتهى إ ذ ا كنت قد أ ح س س ت بالهم ل أ ن ن ي أ ه د ي ه إ ل ي ك قبل إ ت م ا م ه فقد استولى علي هم جديد من أ ن أ ب د و شديد الخوف أ و أ ظ ه ر في مظهر الجاحد وكما يستطيع م ر ئ أ ن يقول ها أ ن ا ذا فيفرح به ا ل أ ص د ق ا ء ويسامحونه كذلك لا أ م ل ك أ ن ا أ ي ض ا إ ل ا ان اقول خذه من يدي أ ن ت تفاجئني بهديتك وتجعل من هذا اليوم الجميل عيدا ها أ ن ا أ ح م ل الكتاب أ خ ي ر ا بين يدي و أ ع د ه على نحو من ا ل أ ن ح ا ء كتابي طالما تمنيت أ ن تحزم أ م ر ك وتقول في ا ل ن ه ا ي ة هاك الكتاب لقد اكتفيت إ ن رضيتم به فقد تحقق غرضي ل أ ن ه كتابكم من كل ن ا ح ي ة لو أ ن ن ي فكرت في الجهد الذي بذلته فيه و ر أ ي ت الخطوط التي رسمتها ريشتي لقلت لنفسي إ ن هذا الكتاب كتابي ولكنني كلما أ م ع ن ت النظر وبحثت عن ما يعطي هذا القصيد قيمته العميقه ومنزلته ا ل ع ا ل ي ة عرفت أ ن ن ي لم أ س ت م د ه إ ل ا منكم إ ن كانت ا ل ط ب ي ع ة الحنون قد وهبتني ن ع م ة الشعر ا ل ر ا ئ ع ة فقد شاء القدر العنيد أ ن يبطش بي ب ط ج ه القاسي و إ ن كان العالم بكل ما فيه من جمال قد ص ح ر عيون الصبي الصغير فسرعان ما كدر روحه الشاب ما حاق ب أ ب و ي ه الحبيبين من بؤس لم يستحقا كنت كلما تفتحت شفتاي للغناء انسكبت منها ا ل أ غ ن ي ة ا ل ح ز ي ن ة ورحت أ ص ا ح ب ب ا ل أ ن غ ا م ا ل ه ا م س ة آ ل ا م ا ل أ ب وعذاب ا ل أ م أ ن ت وحدك الذي خلصتني من هذه ا ل ح ي ا ة ا ل خ ا ن ق ة ورفعتني إ ل ى سماء ا ل ح ر ي ة ا ل ج م ي ل ة أ ن ت الذي أ ز ح ت الهموم عن جبهتي وحررت روحي فرفرف جناحاها بالغناء وسواء ما كان الجزاء الذي ينتظر كتابي ف إ ن ن ي أ د ي ن لك به ل أ ن ه منك و إ ل ي ك تستحق الحمد مرتين ف أ ن ت تكرم نفسك في تواضع وتكرمنا معك آ ه لو استطعت أ ن أ ع ب ر لك عن إ ح س ا س ي الخالص ب أ ن ما أ ح م ل ه لك إ ن م ا ي أ ت ي منك أ ن ت ذلك الشاب الذي لم يكن قد جرب شيئا أ ك ا ن في مقدوره أ ن يستمد هذه ا ل ق ص ي د ة من نفسه هل كان في استطاعته أ ن يدرك كيف تدبر الحرب ا ل خ ا ط ف ة تدبيرا حكيما فنون ا ل ب ر ا ع ة في السلاح التي يبديها ا ل أ ب ط ا ل في اليوم الموعود ا ل م ع ي ة القائد و ش ج ا ع ة الفرسان وكيف يتنافس الدهاء مع اليقظه ل في النزال الم تكن أ ن ت أ ي ه ا ا ل أ م ي ر الحكيم الشجاع من بث في نفسي هذا كله و ك أ ن ك شيطاني الملهم الذي ي ح ل له أ ن يكشف عن طبيعته ا ل س ا م ي ة في جسد إ ن س ا ن فان تمتع ا ل آ ن إ ذ ن بالعمل الذي أ س ع د ت ن ا به ابتهج ب ح ف ا و ة الطيبين وافرح بالمجد الذي لا حد له هذه ا ل ل ح ظ ة تكفيني ما فكرت إ ل ا فيكم حين ت أ م ل ت وكتبت رضاكم كان أ ق ص ى مناي و إ س ع ا د ك م كان أ س م ى اهدافي من لا يرى العالم بعيون أ ص د ق ا ئ ه لا يستحق أ ن يلتفت العالم إ ل ي ه هنا وطني وهنا د ا ئ ر ة الصحاب الذين ترتاح نفسي إ ل ى المقام بينهم هنا تصغي روحي وتلتقط كل إ ش ا ر ة هنا تتكلم ا ل ت ج ر ب ة و ا ل م ع ر ف ة والذوق أ ج ل وهنا يتجمع الحاضر والمستقبل أ م ا م نظري الجماهير تضل الفنان و ت م ل أ ه ذعرا أ م ا من يشبهكم فهو وحده الذي يفهم ويحس وهو وحده الذي يحق له أ ن يحكم ويثيب إ ذ ا كنا نمثل العالم في الحاضر والمستقبل فلا يخلق بنا أ ن ن أ خ ذ بغير ان نعطي ا ل ع ل ا م ة ا ل ج م ي ل ة التي تشرف الشاعر والتي يراها البطل نفسه وهو الذي يحتاج إ ل ي ه ا على الدوام تتوج ر أ س ه فلا يشعر بالحسد ر ا ه ا هنا تزين ج ب ه ة سلفك العظيم ب ي ر ج ي ل أ ك ا ن ت هي ا ل ص د ف ة أ م هي يد الجان التي عقدتها وجاءت بها إ ن ي لا أ ر ا ه ا هنا عبثا أ س م ع ف ر ج ي ل يقول ما الداعي لتكريم الموتى لقد لقوا في ا ل ح ي ا ة جزاءهم و أ خ ذ و ا نصيبهم من ا ل س ع ا د ة إ ن كنتم حقا تعجبون بنا وتبغون أ ن تكرمونا فاعطوا ا ل أ ح ي ا ء كذلك نصيبهم يكفي ما وضعوه على تمثال المرمري من أ ك ا ل ي ل أ م ا الغصن ا ل أ خ ض ر فقد خلق ل ل ح ي ا ة اترفض انظر أ ي يد تمد إ ل ي ك التاج الجميل الذي لا يذبل دعوني أ ت ر د د فلست أ د ر ي كيف يمكنني أ ن أ ع ي ش بعد هذه اللحظه عش لتستمتع ب ا ل ه د ي ة ا ل ر ا ئ ع ة التي أ ف ز ع ك في ا ل ل ح ظ ة ا ل أ و ل ى أ ن تنالها أ ت ح ل ي ا ل س ع ا د ة ا ل ن ا د ر ة يا تاسو ل أ ع ب ر لك في صمت عما يدور في فكري هذا العبء الجميل من يديك الغاليتين دعيني أ ت ل ق ا ه راكعا على ر أ س ي الضعيف ليعش من يتلقى ا ل إ ك ل ي ل ل أ و ل م ر ة كم يزين ر أ س الرجل المتواضع ليس إ ل ا رمزا لذلك التاج الذي س ي ق ل ل جبهتك في الكابيتول هناك ستحييك الهتافات ا ل ع ا ل ي ة أ م ا هنا فتكافئك ا ل ص د ا ق ة بشفاه ه ا م س ة انزعوه من على جبهتي أ ب ع د و ه انه يلهب خصولات شعري كمثل شعاع الشمس الحارق الذي يقع على ر أ س ي أ ح س به يبدد قدرتي على التفكير و أ ش ع ر ب ح ر ا ر ة الحمى تعصف بدمي اعذروني إ ن ه انه كثير علي بل إ ن هذا الغصن يحمي ر أ س شاعر يسير في بلاد المجد ا ل د ا ف ئ ة ويرطب جبهته لست جديرا بهذا الترطيب الذي لا يخلق إ ل ا بجباه ا ل أ ب ط ا ل أ ي ت ه ا ا ل آ ل ه ة ارفعيه بين السحب حتى يظل عاليا خفاقا لا يدركه أ ح د واجعلي حياتي سعيا خالدا نحو هذا الهدف من نال متع ا ل ح ي ا ة ا ل ص ا ف ي ة في سدن الشباب تعلم في ربيع العمر كيف يقدر قيمتها ا ل ع ا ل ي ة ومن ذاق طعمها وهو في عنفوان صباه لم يشعر بالحرمان مما امتلكه ذات يوم ومن ملك فقد تحصن ومن أ ر ا د أ ن يتحصن وجب أ ن يحس في قلبه ب ا ل ق و ة التي لا تخونه أ ب د ا اه انها تخونني ا ل آ ن هذه ا ل ق و ة ا ل م ف ط و ر ة تتخلى عني وهي التي علمتني كيف أ ص م د للقدر و أ و ا ج ه الظلم في كبرياء هل أ ذ ا ب الفرح قوتي هل بددت ا ل ن ش و ة النخاع من أ ع ض ا ئ ي ركبتا تسقطان بي أ ن ت ذي أ ي ت ه ا ا ل أ م ي ر ة ترينني راكعا أ م ا م ك ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة استجيبي لدعائي انزعي هذا التاج عن ر أ س ي حتى أ ح س ك أ ن ن ي كانني أ س ت ي ق ظ من حلم جميل ل أ ب د أ ح ي ا ة م ن ت ع ش ة ج د ي د ة ما دمت قادرا على حمل هذه ا ل م و ه ب ة التي أ س ب غ ت ه ا عليك ا ل آ ل ه ه بقلب متواضع ر د ي فتعلم كذلك كيف تحمل هذه الفروع الخضراء فهي أ ج م ل ما نستطيع أ ن نهديه إ ل ي ك من يلامس هذا الشرف ر أ س ه م ر ة فسوف يرف حول جبهته إ ل ى أ ب د الابدين إ ذ ن فاتركيني أ غ ا د ر خجلا هذا المكان دعيني أ خ ف ي سعادتي في ا ل غ ا ب ة ا ل ع م ي ق ة كما تعودت أ ن أ خ ف ي فيها أ ح ز ا ن ي أ ر ي د أ ن أ ت ج و ل هناك وحيدا فلا تذكرني عين ب ا ل س ع ا د ة التي لا أ س ت ح ق ه ا ف إ ذ ا ر أ ي ت ص و ر ة رجل يحمل تاجه الرائع م ن ع ك س ة على م ر آ ة نبع ص ا ف ي ة يتنكر في سكون بين ا ل أ ش ج ا ر والصخور وتسقط عليه ظلال السماء الزرقاء فسوف يبدو لي ك أ ن ي أ ر ى ا ل إ ل ي ز ي و م منعكسا على ص ف ح ة المياه ا ل س ا ح ر ة هناك أ ت أ م ل في هدوء و أ س أ ل نفسي ظل من هذا أ ه و الشاب الذي عاش قديما أ ه و الذي يحمل تاجا رائعا على ر أ س ه من الذي يقول لي اسمه من يحكي أ م ج ا د ه ويطول بي الانتظار فاتمنى لو ان ش ا ب آ خ ر جاء وبعده ثان وجمع بينهم حديث ودود آ ه لو أ ر ى ا ل أ ب ط ا ل لو أ ر ى شعراء العصر القديم مجتمعين حول هذا النبع آ ه لو استطعت أ ن أ ر ا ه م هنا متحدين إ ل ى ا ل أ ب د كما كانوا في عالم ا ل أ ح ي ا ء كذلك تؤلف ق و ة المغناطيس بين الحديد والحديد كما يؤلف النزوع الواحد بين البطل والشاعر لقد نسي هوميروس نفسه ووهب حياته كلها في تامل رجلين اثنين والاسكندر لن يسعد في ا ل إ ل ي ز ي و م حتى يلتقي ب أ خ ي ل وهوميروس、آه. لو استطعت أ ن أ ك و ن معهم ل أ ر ى كيف تتحد أ ع ظ م النفوس أ ف ق أ ف ق لا تحملن على ا ل إ ح س ا س ب أ ن ك تنكر الحاضر أ و تتجاهله بل إ ن الحاضر هو الذي يسمو بي وان بدوت في الظاهر غائبا عن البال ف إ ن روحي في أ و ج ا ل ن ش و ة تسعد نفسي حين أ س م ع ك تحادث ا ل أ ر و ا ح بصوت ي ف ي د إ ن س ا ن ي ة و أ ن ص ت إ ل ي ك في سرور لقد حضر اختار ا ل ل ح ظ ة ا ل م ن ا س ب ة أ ن ط و ن ي و أ ح ض ر ي ه إ ل ى هنا ولكن ها هو قادم مرحبا بك يا من جئتنا بشخصك و ب ا ل ب ش ا ر ة ا ل س ع ي د ة تقبلت حيتنا لا ا ك د أ ق و ى على التعبير عما يغمرني من فرح و أ ن ا أ ج د نفسي بينكم من جديد كلما حرمته وطال حرماني أ ر ا ه ا ل آ ن م ر ة أ خ ر ى أ م ا م ك م يبدو عليكم الرضا بما فعلت وما حققت يداي وهكذا أ ر ا ن ي وقد ك ف ئ ت على ما لقيت من متاعب على أ ي ا م ص ب ر ت فيها فارغ الصبر و أ ي ا م أ ض ع ت ه ا عن قصد وتدبير ا ل آ ن قد حصلنا على ما نتمناه ولم يعد هناك محل للنزاع أ ن ا أ ي ض ا أ ح ي ي ك و إ ن كان يحزنني أ ن ك لم ت أ ت ي إ ل ا في اليوم الذي ينبغي علي أ ن أ س ا ف ر فيه ألكي أجمل نصيب؟ وأنا لا تسلبينها كذلك أحييك سعدتي نصيب تتم و أ ر ج و أ ن أ ج د ا ل س ع ا د ة بالقرب من الرجل المجرب الحكيم ستجد مني الصدق و ا ل إ خ ل ا ص إ ذ ا استطعت أ ن تلقي من دنياك ن ظ ر ة على دنياي على الرغم من أ ن ك أ خ ب ر ت ن ي في رسالتك بما بذلت من جهود وما حققت من نجاح فما زلت أ ر ي د أ ن أ س أ ل ك عن الوسائل التي أ ن ج ز ت بها مهمتك هناك على تلك ا ل أ ر ض ا ل ع ج ي ب ة يتحتم على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحسب خطاه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصل إ ل ى الهدف المقصود ومن لا يفكر إ ل ا في م ص ل ح ة سيده يجد نفسه في روما في موقف عصيب فروما تريد أ ن ت أ خ ذ كل شيء ولا تعطي شيئا و إ ذ ا قصدها ا ل إ ن س ا ن لينال شيئا لم يفز منها بغير ما جاء به معه والسعيد من لا يخرج منها فارغ اليدين أ ي ه ا ا ل أ م ي ر لم يكن سلوكي ولا براعتي هما اللذان أ ع ا ن ا ن ي على تحقيق مشيئتك ف أ ي إ ن س ا ن مهما كانت فطنته لا يجد في ا ل ف ا ت ك ا ن من يتفوق عليه اتفقت بظروف ك ث ي ر ة استطعت أ ن أ س ت غ ل ه ا لصالحنا إ ن غريغور يقدرك ويحييك ويباركك هذا الشيخ الهرم أ ق د ر من يحمل عبء التاج على ر أ س ه يطيب له أ ن يتذكر ذلك اليوم البعيد عندما عانقك وضمك إ ل ى صدره هذا الرجل الذي يفهم كيف يميز بين الرجال يعرفك جيدا ويضعك في منزله عاليه ولذلك فقد دفعه حبه لك على ان يفعل لك الكثير يسعدني ان يحسن الظن بي على قدر اخلاص نيته ويرى انك تعلم تمام العلم ان من يقف في الفاتيكان وينظر من علن الى الممالك يراها ضئيله تحت قدميه فما بالك بمن ينظر الى الامراء والبشر صارحني إ ذ ن ما الذي اعانك في مهمتك حسنا ما دمت تريد ذلك فهي ح ك م ة البابا ل ع ا ل ي ة إ ن ه يرى الصغير صغيرا والعظيم عظيما ولكي يحكم العالم ي ح ل له أ ن يتساهل مع جيرانه عن طيب خاطر إ ن ه يقدر ا ل أ ر ض التي يتركها لك كما يقدر صداقتك حق التقدير إ ن ه يريد أ ن تظل إ ي ط ا ل ي ا ه ا د ئ ة و أ ن يكون جيرانه أ ص د ق ا ء ه ويسود السلام على حدوده حتى يستطيع المسيحيون أ ن يكونوا ق و ة تتحد تحت قيادته لتقضي على ا ل أ ط ر ا ك والملحدين هل هناك أ ح د يعرف الرجال المقربين إ ل ي ه والذين ي ؤ س ر ه م ب ا ل م و د ة و ا ل أ ل ف ة الرجل المجرب وحده هو الذي يملك سمعه والنشيط هو الذي ينال ثقته ورضاه ا ل د و ل ة التي خدمها وهو شاب يحكمها ا ل آ ن ويؤثر على البلاط الذي ر آ ه وعرفه وكثيرا ما س ا س أ م و ر ه عندما كان رسولا إ ل ي ه منذ سنوات إ ن نظرته ا ل ن ا ف ذ ة تحيط بالعالم كله كما تعرف م ص ل ح ة بلاده من راه وهو يدبر شؤون الحكم أ ث ن ى عليه و أ س ع د ه أ ن تكشف ا ل أ ي ا م عما أ ع د ه في صبر وصمت حتى حققه ما من مشهد في العالم أ ج م ل من أ ن يرى ا ل إ ن س ا ن أ م ي ر ا يحكم عن ب ص ي ر ة و م م ل ك ة يطيع فيها كل فرد وهو فخور ويؤمن ب أ ن ه لا يخدم إ ل ا نفسه ل أ ن ه لا يؤمر إ ل ا بالحق و ا ل إ ن ص ا ف ما أ ش د شوقي ل م ع ر ف ة هذا العالم عن قرب و ل ل م ش ا ر ك ة بالفعل فيه بغير جدال فمثل ل ي ن و ر ا لن تقنع ب ا ل ت أ م ل من بعيد كم يكون جميلا يا صديقتي في بعض ا ل أ ح ي ا ن أ ن نشارك ب أ ي د ي ن ا ا ل ر ق ي ق ة في ل ع ب ة الصراع ا ل د ا ئ ر ة بين الدول <تصفيق> أ ل ي س كذلك إ ن ك تريد أ ن تثيرني ولكن بغير طائل أ ل س ت م د ي ن ة لك بهذا من قديم ا ل أ ي ا م لا بس؟ و ا ل أ ب ق أ ن ا اليوم م د ي ن ة لك م ع ذ ر ة ولا تقاطع أ س ئ ل ت ي هل فعل الكثير من أ ج ل أ ب و ي لم يفعل أ ك ث ر مما تقضي به التقاليد إ ن الحاكم الذي لا يعرف كيف يرعى شؤون أ ه ل ه يلومه الشعب نفسه على ذلك إ ن ج ر ي ج و ر يعرف كيف ينفع اقاربه الذين خدموا ا ل د و ل ة كرجال أ ش د ا ء في هدوء واعتدال وبذلك يؤدي واجبين متلازمين بلفته و ا ح د ة هل تسعد ا ل م ع ر ف ة أ ي ض ا ً ويسعد الفن برعايته وهل يحذو في ذلك ح ذ و ا ل أ م ر ا ء العظام في قديم العصور إنه الإنسان شئون أن الفن الزينة من البهاء قصوره ومعابده يكرم المعرفة بقدر ما تفيد في تدبير يتعرف ويقدر يشيع ويطفي الحكم المعرفة بقدر بقدر والروعة على روما ويجعل من قصوره ومعابده معجزات على الأرض ما وتعلم ما والجمال معجزات الشعوب على ويجعل على ل أ ن ه لا يسمح لشيء حوله أ ن يعيش في اللهو والفراغ فلا بد لمن يريد أ ن يثبت قيمته من أ ن يعمل ويخدم وهل تعتقد أ ن ن ا نستطيع عن قريب أ ن ننهي قضيتنا قبل أ ن يخلقوا لنا المصاعب هنا وهناك إ ن لم يستطع امضاؤك أ و بعض الخطابات التي تحررها بيدك أ ن تفض هذا النزاع فلا بد أ ن ن ك و ن مخطئا تمام ا ل خ ط أ ف ا ل أ ح ي ا إ ذ ن هذه ا ل أ ي ا م التي أ ح ي ا ه ا ولتكن أ ي ا م س ع ا د ة وفوز أ ر ى حدودي قد اتسعت و أ م ن ت أ د ي ت هذا العمل بغير أ ن تجرد سيفا واستحققت عليه تاج ا ل م د ي ن ة أ ر ي د من سيداتنا أ ن يعقدنه من فروع البلوط ا ل ن ا ض ر ة و أ ن يضعنه على جبهتك مع إ ش ر ا ق ة الفجر الجميل ت ا س أ ي ض ا سخا علينا في العطاء لقد فتح لنا بيت المقدس و أ خ ج ل بذلك المسيحيين و أ د ر ك الهدف النائي والمقصد الرفيع بالجهد الشاق والحماس البهيج وها انت ذا ترى التاج يزين ر أ س ه أ ن ت بهذا تكشف لي اللغز فقد عجبت إ ذ ر أ ي ت ر أ س ي ن متوجين و أ ن ا في طريقي إ ل ى هذا المكان إ ن كنت ترى سعادتي أ م ا م عينيك فكم أ ت م ن ى لو استطعت أ ن ترى ب ا ل ن ظ ر ة نفسها وجداني الخجلان كنت اعرف دائما أ ن أ ل ف و ن س عندما يكافئ يجاوز كل الحدود و أ ن ت ا ل آ ن تتعلم بدورك ما يعلمه المقربون منه ستعرف عندما تطلع على العمل الذي أ ن ج ز ه أ ن ن ا كنا معتدلين منصفين لسنا هنا إ ل ا أ و ل الشهود على المجد الذي لن يبخل به العالم عليه والذي سيغدقه عليه المستقبل عشرات ا ل أ ض ع ا ف إ ن رعايتكم له هي التي تضمن له المجد ومن ذا ي خ م ر ه الشك حين تكافئون ولكن خبريني من الذي وضع هذا ا ل إ ك ل ي ل على ر أ س أ ر ي س ت هذه اليد وقد أ ح س ن ت صنعا فهو يزينه ب أ ج م ل مما كان للغار نفسه أ ن يفعل ك ا ل ط ب ي ع ة التي تدثر صدرها الغني العميق بثوب أ خ ض ر ب ه ي ك كذلك يدثر برداء ا ل خ ر ا ف ة ا ل م ت أ ل ق كل ما يجعل ا ل إ ن س ا ن محبوبا وكريما ا ل ق ن ا ع ة و ا ل ت ج ر ب ة والفهم ق و ة العقل والذوق والحس الصافي بالخير الحق تبدو في اغانيه ك أ ن ه ا رموز ومع ذلك تسري فيها ح ي ا ة ش خ ص ي ة و ك أ ن ه ا تستريح في ظلال الاشجار ا ل م ز د ه ر ة تغطيها ثلوج الزهرات ا ل خ ف ي ف ة الحمل وتتوجها الورود بينما تحيط بها آ ل ه ة الحب ا ل ع ا ب ث ة وتلعب ل ع ب ا ه ا الساحره كالاطفال نبع الفيض يهمس بجانبها ويرينا اسماكا ع ج ي ب ة الالوان الهواء يزدحم بالطيور ا ل ن ا د ر ة والايكه والمرعى بالقطعان ا ل غ ر ي ب ة الخبث ي ت ص ن ط بين الاشجار ويتكشف ثم يتخفى و ا ل ح ك م ة التي يرن صوتها في س ح ا ب ة ذ ه ب ي ة ترسل عباراتها ا ل س ا م ي ة من حين إ ل ى حين بينما يبدو ك أ ن الجنون يهذي في و ح ش ي ة على ق ي ث ا ر ة م ح ك م ة ا ل أ و ط ا ر ويلتزم مع ذلك ب إ ي ق ا ع ا ل أ ن غ ا م من أ ح س أ ن ه كدير ب أ ن يضع نفسه بجانب هذا الرجل فقد استحق على جسارته هذا ا ل إ ك ل ي ل اعذروني إ ذ ا كنت أ ح س بالحماس يغمرني و أ ن د ف ع كلملهم ا النشوان فلا أ ف ك ر في الزمان أ و المكان ولا أ ت د ب ر ما أ ق و ل فهؤلاء الشعراء وهذه ا ل أ ك ا ل ي ل وهذه الثياب ا ل ب د ي ع ة على نسائنا الجميلات تنسيني نفسي وتنقلني إ ل ى عالم غريب من عرف كيف يقدر فضلا واحدا لم يعجزه أ ن يقدر فضلا آ خ ر سيكون عليك أ ن تكشف لنا في قصائد تاسو عما نشعر به وتفهمه أ ن ت وحدك تعال يا أ ن ط و ن ي و مازالت هناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة أ ح ب أ ن أ س أ ل ك عنها بعدها تستطيع أ ن تفرغ للنساء إ ل ى أ ن تغرب الشمس تعالى الوداع الفصل الثاني خطواتي تتبعك م ت ر د د ة يا أ م ي ر ت ي و أ ف ك ا ر بلا قيد ولا نظام تضطرب في روحي يبدو ليك أ ن ي أ ر ى الوحده تشير إ ل ي وتهمس ق ا ئ ل ة في صوت حنون تعال أ خ ل ص ك من هذه الشكوك التي تثور في صبرك غير أ ن ي حين أ ن ظ ر إ ل ي ك وتسمع أ ذ ن ي ا ل م ت ل ه ف ة ك ل م ة و ا ح د ة من شفتيك يتجلى لي نهار جديد وتتكسر عني ا ل أ غ ل ا ل أ ر ي د أ ن أ ع ت ر ف لك ب أ ن الرجل الذي جاءنا على غير انتظار قد أ ي ق ظ ن ي بلا ر ح م ة من حلم جميل إ ن وجوده وكلماته قد صدمتني على نحو غريب حتى لا أ ش ع ر ك أ ن نفسين تتصارعان في كياني و أ ن ن ي ب د أ ت أ ر ت ب ك و أ ت ن ا ز ع مع ذاتي من المستحيل على صديق قديم طالت غيبته وعاش ح ي ا ة غ ر ي ب ة أ ن يعود في نفس ا ل ل ح ظ ة التي ي ر ا ن فيها نفس الصديق الذي عرفناه من قبل إ ن ه في صميم قلبه لم يزل كما كان انتظر حتى نقضي معه أ ي ا م ا ق ل ي ل ة وسوف تتناغم ا ل أ و ط ا ر هنا وهناك ويؤلف بينها الانسجام السعيد ف إ ذ ا تم له كذلك أ ن يتعرف على العمل الذي حققته في هذه ا ل ف ت ر ة فلن يتردد في أ ن يضعك إ ل ى جانب الشاعر الذي يعارضك به ا ل آ ن ويصوره في ص و ر ة العملاق آ ه يا أ م ي ر ت ي إ ن ثناءه على أ ل ي و س ت و لم يسئ الي بل أ س ع د ن ي ذلك أ ن عزاءنا نحن الشعراء أ ن نجد الناس يمتدحون الرجل الذي نعده المثل العظيم هنالك يهمس الواحد منا لنفسه في الخفاء إ ن استطعت أ ن تدرك نصيبا من قيمته فلا شك أ ن ك ستنال نصيبا من مجده لا إ ن م ا أ ث ا ر قلبي من ا ل أ ع م ا ق ولا يزال ي م ل أ نفسي كلها هي أ ش ب ا ح ذلك العالم المهول الذي تلتف حول رجل عظيم بالغ الذكاء يرسم لها المسار كانه نصف إ ل ه ق د استمعت في ل ه ف ة واستمتاع إ ل ى الكلمات ا ل ر ص ي ن ة تخرج من فم الرجل الحكيم ولكن آه لقد كنت كلما أ م ع ن ت في الانتباه أ س ق ط شيئا فشيئا في نظر نفسي حتى خشيت أ ن أ ت ل ا ش ى كالصدى على الصخور و أ ن أ ض ي ع كالرنين أ و كالعدم و أ ف ق د ذاتي وكنت قبل ذلك بقليل تحس إ ح س ا س ا صافيا ب أ ن البطل والشاعر متلازمان و أ ن البطل والشاعر يبحث أ ح د ه م ا عن ا ل آ خ ر ومن المستحيل أ ن يحسد أ ح د ه م ا صاحبه حقا إ ن الفعل الذي تحتفل به ا ل أ غ ن ي ة شيء رائع وعظيم غير أ ن ه لا يقل عن ذلك جمالا أ ن تحمل ا ل أ غ ن ي ة ل ل أ ج ي ا ل ا ل م ق ب ل ة ر و ع ة ا ل أ ع م ا ل الكبار حاول وانت تعيش في م م ل ك ة ص غ ي ر ة ط ر ع ا ك ان تقنع بالنظر إ ل ى العالم المضطرب ن ظ ر ة المتامل الذي يقف على الشاطئ أ ل م أ ف ت ح عيني هنا ل أ و ل م ر ة في د ه ش ة ل أ ر ى كيف يكافئون الرجل الشجاع م ك ا ف أ ة ر ا ئ ع ة أ ت ي ت إ ل ى هناك صبي غرير في وقت كانت فيه الاحتفالات و ا ل أ ع ي ا د تكاد تجعل من فرارا مركز الشرف والامجاد هي البديع لذلك المشهد البديع. حول الميدان المتسع الذي تدور فيه أ ل ع ا ب ا ل ف ر و س ي ة ا ل ر ا ئ ع ة كانت هناك د ا ئ ر ة يصعب أ ن تشرق الشمس على مثلها مرتين هنالك أ ج م ل النساء كنا يجلسن ا متراصات وكان يجلس أ ف ض ل الرجال في هذا الزمان راحت ا ل ن ظ ر ة ا ل م د ه و ش ة تستعرض الجمع النبيل وهتفت ا ل أ ص و ا ت هؤلاء جميعا أ ر س ل ه م الوطن إ ل ى هنا أ ر س ل ت ه م ا ل أ ر ض ا ل و ا ح د ة ا ل ض ي ق ة التي تحيط بها البحار إ ن ه م جميعا يؤلفون أ ر و ع م ح ك م ة فصلت في الشرف والحق و ا ل ف ض ي ل ة ان ت أ م ل ت ه م واحدا واحدا لم تجد من يحتاج أ ن يخجل من جاره ثم فتحت الحواجز فدقت أ ر ج ل الخيول ولمعت الخوذات والدروع واندفع الفرسان و د و ت الطبول وتطاير الشر ر وصلصلت السهام حين ارتطمت بالخوذات والدروع وثارت دوامات الغبار فغطت مجد المنتصر وعار المهزوم دعيني أ س د ل ستارا على هذا المشهد الناصع حتى لا اشعر في هذه ا ل ل ح ظ ة ا ل ج م ي ل ة ب ف د ا ح ة ا ل إ ح س ا س بهواني إ ن كانت تلك ا ل ج م ا ع ة ا ل ن ب ي ل ة وتلك ا ل أ م ج ا د قد أ ش ع ل ت في نفسك لهيب الطموح والاجتهاد فقد كان في استطاعتي يا ص د ي ق الشاب أ ن أ ع ل م ك في ذلك الحين درسا صامتا في الصبر والاحتمال هذه ا ل أ ع ي ا د التي تثني عليها والتي لم تنقطع مئات ا ل أ ل س ن ة في ذلك الحين عن امتداحها لي لم أ ر ه ا قط كنت أ ر ق د في مكان منعزل حيث تضيع آ خ ر أ ص د ا ء الفرح البعيد دون أ ن يعكرها شيء أ ع ا ن ي آ ل ا م المرض و ت ب ن ي ن ا ل أ ف ك ا ر ا ل ح ز ي ن ة كان الموت يتمثل أ م ا م ي ناشرا جناحيه ويخفي العالم الجديد إ ل ى ا ل أ ب د عن عيني ثم ب د أ يبتعد في بطء ل أ ر ى أ ل و ا ن ا ل ح ي ا ة ا ل ز ا ه ي ة ش ا ح ب ة لا تزال و إ ن تكن ر ق ي ق ة و ك أ ن ي أ ر ا ه ا من خلال قناع ر أ ي ت الصور ا ل ح ي ة تتحرك ناعمه من جديد كنت أ غ ا د ر غ ر ف ة المرض ل أ و ل م ر ة مستنده على وصيفاتي حين أ ق ب ل ت لوكريتسيا في ب ه ج ة الشباب وهي تسحبك من يدك كنت في حياتي ا ل ج د ي د ة أ و ل وجه مجهول يلاقيني هنالك رجوت الكثير من أ ج ل ك ومن أ ج ل ي و إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة لم يخب الرجاء و أ ن ا أ ن ا الذي أ ع ي ا ن ي الزحام المختلط و أ ع ش ى عيني بريق المجد و ا ط ر ب ت في ن ف س ا ل أ ح ا س ي س كنت أ س ي ر صامتا إ ل ى جانب شقيقتك في طرقات القصر ا ل ه ا د ئ ة حين دخلت ا ل ح ج ر ة التي طلعت علينا فيها م س ت ن د ة على وصيفاتك يا لها من ل ح ظ ة في حياتي ف ل ت غ ف ر لي فكما ينعم القرب من ا ل آ ل ه ة بالشفاء على المفتون بالوهم والخيال كذلك شفتني ن ظ ر ة في عينيك شفتني من كل أ و ه ا م الخيال وزيف الطموح و ا ل ا ج ت ه ا ء من قبل كانت أ ش و ا ق ا ل غ ر ي ر ة م و ز ع ة بين آ ل ا ف ا ل أ ش ي ا ء فثبت خجلا إ ل ى نفسي وتعلمت أ ن أ ح ب ما يستحق الحب كذلك يبحث ا ل إ ن س ا ن عبثا عن ل ؤ ل ؤ ة في رمال البحر ا ل م ت ر ا م ي ة بينما هي م س ت ك ن ة في جوف م ح ا ر ة ب د أ ن ا نعيش أ ي ا م ا س ع ي د ة ولولا أ ن أ م ي ر أ و ر ب ي ن و حرمنا من شقيقتي لقضينا السنوات في س ع ا د ة ح ل و ة ص ا ف ي ة وها نحن و أ س ف ا نفتقد الكثير نفتقد الروح المرح والقلب الممتلئ بالشباب و ا ل ح ي ا ة والخيال الخصب بعد أ ن ذهبت عنا ا ل س ي د ة ا ل ح ب ي ب ة أ ع ر ف أ ن إ ن س ا ن ا لم يستطع أ ن يعوضك عن تلك ا ل ب ه ج ة ا ل ص ا ف ي ة منذ ذلك اليوم الذي رحلت فيه كم مزق هذا فؤادي كم شكوت ل ل غ ا ب ة ا ل ص ا م ت ة ما أ ق ا ص ي ه من أ ج ل ك كم هتفت صائحا هل من حق هذه ا ل أ خ ت وحدها أ ن تشغل قلبها الخالي أ م ا من قلب آ خ ر يستحق أ ن تثق فيه أ م ا من روح أ خ ر ى تشعر معها بالانسجام هل ا ن ط ف أ العقل وخمد الخيال ومهما يكن حظ هذه ا ل س ي د ة من الكمال فهل كانت هي وحدها كل شيء غفرانك يا أ م ي ر ت ي فقد كنت أ ح ي ا ن ا أ ف ك ر في نفسي و أ ت م ن ى أ ن أ ص ب ح شيئا ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ك شيئا قليلا بالطبع ولكنه شيء أ ح ق ق ه بالفعل لا بالكلام وتبين حياتي كيف وهب لك قلبي نفسه في صمت غير أ ن ن ي لم أ ن ج ح في هذا فكثيرا ما دفعني ا ل خ ط أ إ ل ى ارتكاب ما يؤلمك وكثيرا ما أ ه ن ت الرجل الذي أ و ل ي ت ه رعايتك و أ ش ع ت ب غ ب ا ء التعقيد والاضطراب فيما أ ر د ت له التبسيط والنظام وفي كل ل ح ظ ة حاولت أ ن أ ق ت ر ب فيها منك أ ح س س ت ب أ ن ي أ ب ت ع د عنك و أ ز د ا د ابتعادا أ ن ا ما أ س ا ت فهم نيتك أ ب د ا يا تسو بل أ ع ل م كيف تسعى إ ل ى إ ذ ا ء نفسك بنفسك وبينما عرفت أ خ ت ي كيف تحيا مع الناس و ت أ خ ذ ه م على علاتهم فما زلت في ح ا ج ة إ ل ى سنين ع د ي د ة حتى تفتح قلبك لصديق واحد عاتبيني كما ت ش ا ء ي ن ولكن خبريني أ ي ن هو الرجل أ ي ن هي ا ل م ر أ ة التي أ ج ر ؤ على أ ن أ ف ت ح لها صدري و أ ت ك ل م معها في ح ر ي ة كما أ ف ع ل معك عليك أ ن تضع ثقتك في أ خ ي إ ن ه أ م ي ر ي ولكن لا تظن أ ن ا ل ر غ ب ة ا ل ع ا ر م ة في ا ل ح ر ي ة تنسيني نفسي إ ن ا ل إ ن س ا ن لم يولد ليكون حرا وما من شيء يمكن أ ن يسعد النبيل كما يسعده أ ن يخدم ا ل أ م ي ر الذي يجله إ ن أ ل ف و ن س سيدي و أ ن ا أ ش ع ر بكل ما في هذه ا ل ك ل م ة ا ل ك ب ي ر ة من معنى إ ن علي أ ن أ ت ع ل م كيف أ س ك ت حين يتكلم وكيف أ ط ي ع حين ي أ م ر مهما عارضه قلبي وعقلي إ ن أ خ ي يختلف عن ذلك تماما ولكن ما دام أ ن ط و ن ي و قد رجع إ ل ي ن ا فستجد فيه الصديق العاقل الذي تطمئن إ ل ي ه كنت أ ط م ع في هذا من قبل أ م ا ا ل آ ن فقد كدت ايس كم كنت أ ر ج و أ ن أ ت ع ل م من صحبته و أ ن ت ف ع بمشورته في أ ل ف شيء أ س ت ط ي ع أ ن أ ق و ل إ ن لديه كل ما ينقصني ومع ذلك ف إ ن كانت ا ل آ ل ه ة كلها قد أ ق ب ل ت لتقدم الهدايا إ ل ى مهده فقد تخلفت و ي ا ل ل أ س ف ر ب ا ت ا ل م ح ب ة ومن أ ع و ز ت ه عطاياها فربما استطاع أ ن يملك الكثير ويهب الكثير ولكنه لن يجد أ ح د ا يستريح على صدره ولكنه سيجد من يثق فيه وليس هذا بالقليل أ ت ر ي د أ ن تطلب كل شيء من رجل واحد إ ن أ ن ط و ن ي و ينجز ما يعدك به وما هو إ ل ا أ ن يعلن صداقته لك حتى يتولى من شؤونك ما أ خ ط أ ت أ و جهلت ع ل ي ك م أ ن تتحد وسوف أ غ ب ط نفسي إ ذ ا استطعت أ ن أ ح ق ق هذا الهدف الجميل عما قريب ولكن حذاري أ ن تعاندك ما تعودت أ ن تفعل ها هي لينورا و تقيم عندنا منذ وقت طويل وما أ ر ق ه ا و أ ل ط ف ه ا وما أ س ه ل أ ن يحيا معها ا ل إ ن س ا ن غير أ ن ك لم تفكر أ ب د ا في أ ن تكسب ودها كما كانت تنتظر أ ن ت أ م ر ت فخضعت ل أ م ر ك ولولا هذا لفررت منها بدلا من التقرب إ ل ي ه ا بالرغم من مظهرها الرقيق فلست أ د ر ي لماذا كان يصعب علي أ ن أ ف ت ح لها صدري وعندما كنت أ ش ع ر ب أ ن ه ا تقصد أ ن تتلطف إ ل ى أ ص د ق ا ئ ه ا فقد كان الشعور بالقصد يعكر علي صفوي لو سلكنا هذا الطريق يا تاسو فلن نعثر أ ب د ا على صديق إ ن هذا الضرب يضلنا ويجعلنا نتوه في الغابات ا ل و ح ي د ة والوديان ا ل س ا ك ن ة وشيئا فشيئا يرضى الوجدان عن نفسه ويحاول عبثا أ ن يخلق في داخله ذلك العهد الذهبي الذي لم يجده في الخارج أ ي ك ل م ة تنطق بها أ م ي ر ت ي أ ي ن إ ذ ن هرب هذا العهد الذهبي الذي تتلهف عليه القلوب بغير طائل عندما كان الناس ينتشرون على ا ل أ ر ض ا ل ح ر ة كالقطعان ا ل س ع ي د ة ا ل ر ا ض ي ة عندما كانت ا ل ش ج ر ة ا ل ع ر ي ق ة ا ل م ز ه ر ة تمد ظلالها للراعي و ل ل ر ا ع ي ة وعندما كانت ا ل أ ي ك ه ا ل ن ا ظ ر ة تلف غصونها ا ل م ي ا د ة لتضم الحبيبين الملهوفين والنهر الرقيق ينسكب في هدوء وصفاء على الرمل النقي ويعانق ح و ر ي ة الماء و ا ل ح ي ة ا ل م ذ ع و ر ة تتوه في العشب دون أ ن تؤذي أ ح د ا والحيوان الجسور يلوذ بالفرار بعد أ ن نال العقاب من فتى شجاع وكل طائر يخفق حرا في الهواء وكل حيوان يهيم في الجبال والوديان يكلم ا ل إ ن س ا ن فيقول كل ما يرضيك فهو مباح انقضى العهد الذهبي يا صديقي وليس غير ا ل أ خ ي ا ر من يحييه من جديد هل أ ص ا ر ح ك بما يدور في خاطري أ ح س ب ان هذا العهد الذهبي الذي يتغنى به الشعراء هذا العهد الجميل لم ي ع ر ف الناس قديما إ ل ا كما نعرفه نحن اليوم وحتى لو كان قد وجد في يوم من ا ل أ ي ا م ففي وسع كل منا أ ن يعثر عليه من جديد ما برحت القلوب ا ل م ت ح ا ب ة تلاقى وما برحت تستمتع بهذا العالم الجميل و إ ن م ا تتغير يا صديقي في الشعار ك ل م ة و ا ح د ة ك ليت ما ل ل ي ي ق فهو مباح أ ن م ح ك م ة ع ا م ة ت ك ت م ع من الطيبين والنبلاء كي تقرر ما يليق وما لا يليق بدلا من أ ن يعتقد كل إ ن س ا ن أ ن ما يصح ويجوز هو ما يعود عليه بالمنفعه اننا نرى كيف أ ن الجبار والداهيه لا يضيره شيء ويستبيح لنفسه كل شيء إ ن أ ر د ت أ ن تعلم ما يليق فعليك أ ن ت س أ ل النساء النبيلات ذلك ل أ ن أ ك ث ر ما يهمهن أ ل ا يحدث في ا ل ح ي ا ة إ ل ا ما يليق إ ن الذوق يحيط ك ا ل ص و ر بهذا الجنس الحساس الرقيق حيث تحكم ا ل ف ض ي ل ة ي ح ك م وحيث تغلب ا ل و ق ا ح ة لا تعثر لهن على أ س ر ف إ ن س أ ل ت الجنسين وجدت أ ن الرجل يسعى إ ل ى ا ل ح ر ي ة و ا ل م ر ا ة تسعى إ ل ى ا ل ف ض ي ل ة هل ترين أ ن ن ا غلاظ شرسون مجردون من كل ع ا ط ف ة لا ولكنكم تطمحون دائما إ ل ى ا ل أ غ ر ا ض ا ل ب ع ي د ة وطموحكم لا يخلو أ ب د ا من العنف إ ن ك م تخاطرون حينما تعملون من أ ج ل الخلود بينما لا نطمع نحن من خيرات هذه ا ل أ ر ض إ ل ا في شيء متواضع قريب نتمنى الا يزول نحن لا نضمن قلب أ ح د من الرجال مهما بلغ صدقه في يوم من ا ل أ ي ا م الجمال الذي يبدو أ ن ك م لا تجلون سواه يفنى ويزول وما يبقى منه لا يكذب أ ح د وما لا يكذب فلا أ ط ر فيه ل ل ح ي ا ة لو أ ن الرجال عرفوا كيف يقدرون قلب ا ل م ر أ ة لو تبينوا اي كنز نقي من الحب والوفاء يمكن أ ن يضمه صدر ا م ر أ ة لو أ ن ذكر الساعات ا ل ج م ي ل ة ا ل ن ا د ر ة بقيت ح ي ة في نفوسكم لو أ ن نظرتكم ا ل ن ف ا ذ ة بطبعها استطاعت كذلك أ ن تنفذ خلال القناع الذي تلقيه ا ل ش ي خ و خ ة أ و المرض علينا لو أ ن التملك الذي كان ينبغي أ ن يكون مصدرا للسلام لم يوقظ فيكم التعطش إ ل ى المجهول البعيد إ ذ ا لاشرق علينا يوم جميل ولاحتفلنا بعصرنا الذهبي كلماتك أ ي ق ظ ت ف ج أ ة هموما كادت تهجع في قلبي ماذا تقصد يا تاسو تكلم معي ب ح ر ي ة سمعت أ ك ث ر من م ر ة و أ س م ع في هذه ا ل أ ي ا م ولو لم أ س م ع عن ذلك شيئا لوجب علي أ ن أ ت ص و ر ه أ ن بعض ا ل أ م ر ا ء النبلاء يسعون إ ل ى طلب يدك هذا الذي كان ينبغي أ ن نتوقعه اصبحنا ا ل آ ن نخشاه حتى يكاد ا ل ي أ س يصيبنا سوف تتركيننا هذه م ش ي ئ ة ا ل ط ب ي ع ة لكنني لا أ د ر ي كيف سنحتمل هذا الفراق لا تحمل الان هما بل أ ك د أ ق و ل لا تحمل أ ب د ا أ ي هم إ ن ن ي أ ح ب ا ل ح ي ا ة هنا و أ ح ب أ ن أ ب ق ى في هذا المكان لست أ ع ر ف إ ل ى ا ل آ ن أ ن هناك ص ل ة يمكن أ ن تغريني و إ ذ ا كنتم تريدون أ ن تستبقوني معكم ف أ ث ب ت و ا لي ذلك بالتالف بينكم وتعلموا أ ن تسعدوا انفسكم لكي أ س ع د بكم、أوه. علميني أ ن أ ف ع ل ما أ س ت ط ي ع إ ن أ ي ا م ي كلها ملك يديك حين يزدهر قلبي بثنائك وشكرك أ ح س ب أ ص ف ى س ع ا د ة يمكن أ ن يحسها بشر ح ق ي ق ة ا ل أ ل و ه ي ة ا ل س ا م ي ة لم أ ع ر ف ه ا إ ل ا فيك كذلك تتميز آ ل ه ه هذه ا ل أ ر ض عن ب ق ي ة البشر كما يتميز القدر ا ل أ ع ل ى عن م ش و ر ة أ ح ك م الناس و إ ر ا د ت ه م إ ن ه م يتركون أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة هي في حسباننا أ م و ا ج ع ا ل ي ة ص ا خ ب ة تمر كالموجات ا ل خ ف ي ف ة تحت أ ق د ا م ه م بغير أ ن يلحظوها إ ن ه م لا يسمعون ا ل ع ا ص ف ة التي تدوي حول رؤوسنا و ت ط ح ر ن ا لا يكادون يحسون شكوانا ويتركوننا نحن ا ل أ ط ف ا ل الضعفاء المساكين ن م ل أ الهواء بالتنهد والصياح أ ن ت قد تحملتني كثيرا يا ايتها ا ل ص د ي ق ة ا ل إ ل ه ي ة وكالشمس جففت نظرتك الندى من اجفانها ل تعاملك معاملة بالبرأة بمختلف الألحان ن فأغانيك تترنب س ا وسواء كن رقيقات أو جريئات ء إذ كن رقيقة أو فقد استطعت دائما أ ن تصورهن في ص و ر ة م ح ب و ب ة و ن ب ي ل ة و إ ذ ا كانت أ ر م ي ت تبدو في أ و ل ا ل أ م ر كريهه فسرعان ما نسلم السلاح أ م ا م فتنتها وحبها مهما تنوعت ا ل أ ن غ ا م في قصائدي ف أ ن ا أ د ي ن بها جميعا لواحده ل ا م ر أ ة و ا ح د ة ليست ص و ر ة م ث ا ل ي ة غ ا م ض ة تلك التي تطوف أ م ا م عيني وتقترب مره ل ت ب ه ر روحي بضيائها وتختفي م ر ة أ خ ر ى لقد ر أ ي ت ه ا بعيني ن م و ذ ك كل ف ض ي ل ة ومثال كل جمال كل ما أ ب د ع ت ه على صورتها سوف يبقى حب تنكريد البطولي لكلوريند وفاء أ ر م ي ن ي ا الهادئ الذي لا يلفت أ ح د ا ع ظ م ة سفرونيا وتعاشت اليندا ليست هذه أ ش ب ا ح ا ولدها الخيال ف أ ن ا أ ع ل م أ ن ه ا خ ا ل د ة ل أ ن ه ا ك ا ئ ن ة وهل يحق لشيء أ ن يعبر القرون ويواصل النمو و ا ل إ ش ع ا ع في سكون كما يحق لسر حب ا ل نبيل لم يثق إ ل ا في أ غ ن ي ة عذبة ه ل أحدثك أيضا عذبه ن فضيلة أخرى؟ تجعل أخرى ه ه الأغنية تتسلل إلى ل ق و ن ن ا إ ا تصحرنا وتغوينا فنسمع ونسمع ونظن أ ن ن ا فهمناها وما فهمناه منها لا نملك أ ن نعيبه وهكذا ت غ ز هذه ا ل أ غ ن ي ة أ ف ئ د ت ن ا أ ي سماء يا أ م ي ر ت ي تفتحين أ ب و ا ب ه ا لي إ ن لم يعمني هذا البريق فسوف أ ر ى أ ن ا الذي يئست من كل شيء س ع ا د ة خ ا ل د ة تهبط إ ل ي على أ ش ع ة ذ ه ب ي ة لا تتمادى يا تاسو هناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ينبغي علينا أ ن نتشبث بها بعنف غير أ ن هناك أ ش ي ا ء أ خ ر ى يمكن بالاعتدال وبالحرمان أ ن تصبح ملك أ ي د ي ن ا هكذا يريد الحب كما يقولون وتريد ا ل ف ض ي ل ة التي هي شقيقته فتذكر ذلك جيدا أ م ن حقك أ ن تفتح عينيك أ ت ج ر ؤ ان تتلفت حولك أ ن ت هنا وحدك هل سمعت هذه ا ل أ ع م د ة ما قالته و ؤ ل ل ا ا ء ش ه وهؤلاء د الشهود. الشهود الخرص على سعادتك ا ل ر ا ئ ع ة هل تشك فيهم ها هي الشمس تشرق على يوم جديد في حياتي لا يمكن أ ن تقاس به ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة ا ل آ ل ه ة تهبط الى ا ل أ ر ض وترفع البشر الفاني اليها يا ل ل أ ف ق الجديد الذي يتفتح لعيني يا ل ل م م ل ك ة ا ل ج د ي د ة و أ ي مكافاه ح ل و ة يجزى بها الشوق الحار كنت أ ح ل م ب أ ن ن ي أ ق ت ر ب من ا ل س ع ا د ة ا ل س ا م ي ة ف إ ذ ا بهذه ا ل س ع ا د ة تفوق كل ا ل أ ح ل ا م يفكر من ولد أ ع م ى في النور وفي ا ل أ ل و ا ن كما يشاء حتى إ ذ ا تجلى له النهار الجديد ولد له فكر جديد هانذا أ أ س ي ر على الضرب على هذا الضرب مفعما بمشاعر ا ل أ م ل والرجاء نشوان أ ت م ا ي ل من ا ل ف ر ح ة أ ن ت تمنحينني الكثير كما تمنحنا ا ل أ ر ض والسماء فتفيض علينا بكفين غنيتين وكل ما تطلبينه ا ل آ ن مني حق تقتضيه عطاياك علي أ ن أ ت ع ل م الحرمان و أ ظ ه ر الاعتدال لكي أ س ت ح ق أ ن تثقي بي ماذا فعلت إ ذ ن حتى تختارني ماذا علي أ ن أ ف ع ل حتى أ ك و ن بها جديرا لقد وثقت بك وبذلك جعلتك محلا ل ل ث ق ة أ ج ل يا أ م ي ر ت ي فالاهب روحي إ ل ى ا ل أ ب د ل أ ج ل كلماتك ونظراتك اجل اطلبي ما تشائين ف أ ن ا ملك يديك لترسلني إ ل ى البلاد ا ل ب ع ي د ة بحثا عن المجد والمتاعب و ا ل أ خ ط ا ر ولتمد إ ل ي يدها في ا ل غ ا ب ة ا ل س ا ك ن ة ب ا ل ق ي ث ا ر ة ا ل ذ ه ب ي ة و ا ل أ ن ش د من أ ج ل ه ا أ ن ا ش ي د ا ل ر ا ح ة الهنيئه انا ملكها فلتخلقني من جديد ل أ ك و ن لها قلبي أ ح ت ف ظ بكنوزه من أ ج ل ه ا لو أ ن ربا وهبني أ ن أ ت ك ل م ب أ ل ف صوت ما استطعت أ ن أ ع ب ر عن تقديسي لها لو أ ن فرشاه الرسام و ش ف ة الشاعر أ ح ل ى ما ذاق عسل الصيف من شفاه لا لن يهيم تاسه بعد ا ل آ ن وحيدا بين ا ل أ ش ج ا ر وبين الناس ضائعا ضعيفا ومحزونا لم يعد وحيدا إ ن ه ا ل آ ن معك والله لو ان انبل الاعمال تمثل ا ل آ ن امامي محاطا بابشع الاخطار اذا لاقدمت وخاطرت بهذه الحياه التي تلقيتها من يديك ولدعوت افضل الناس ان يكونوا من اصحابي ولسرنا في موكب نبيل كي نحقق المستحيل باشاره صغيره من يديها ايها الملهوف لم لم تكتم شفتاك ما احسست به حتى تجد نفسك جديرا بالسجود عند قدميها كانت كانت تلك هي نيتك وكانت هي رغبتك ا ل ح ك ي م ة ومع ذلك فليكن ما يكون ف أ ج م ل بكثير أ ن تتلقى هذه ا ل ه د ي ة ا ل ص ا ف ي ة التي لم تستحقها على أ ن تتوهم أ ن ه ا كانت من حقك كن سعيدا فما أ ر و ع ا ل أ ف ق الذي يمتد أ م ا م ك وما أ ع ظ م ه وها هو الشباب المفعم بالامال يغريك بالمستقبل المضيء المجهول ترنم يا قلبي ويا سماء الحظ باركي هذه ا ل ن ب ت ة التي تشرب إ ل ي ك إ ن ه ا تتطلع إ ل ى السماء آ ل ا ف ا ل أ ف ر ع تبزغ منها وتتفتح زهرات آه فلتعطنا ل ث م ا ر ولتعطنا ل أ ف ر ا ح حتى تمتد يد ح ب ي ب ة فتقطف الحليه ا ل ذ ه ب ي ة من أ غ ص ا ن ه ا ا ل خ ص ب ة ا ل ن ا ض ر ة مرحبا بك يا من أ ر ا ه اليوم ل أ و ل م ر ة ومن لم أ ك ن أ ت و ق ع أ ف ض ل منه مرحبا بك أ ن ا ا ل آ ن أ ع ر ف ك و أ ع ر ف قدرك وبغير ما تردد أ ق د م لك قلبي ويدي و أ ط م ع بدوري أ ل ا تستصغر ش أ ن ي أ ن ت تحبوني بهداياك ا ل ج م ي ل ة التي يعرف قدرها كما ينبغي ولكن دعني أ ت ر د د قبل أ ن أ م د إ ل ي ه ا يدي فلست أ د ر ي إ ن كنت أ س ت ط ي ع أ ن أ ر د عليك بمثلها لست أ ح ب أ ن أ ب د و متعجلا أ و جاحدا فاسمح لي أ ن أ ك و ن حكيما وحريصا من أ ج ل ن ا معا من ذا الذي يلوم هذه ا ل ح ك م ة إ ن كل خ ط و ة في ا ل ح ي ا ة تقنعنا بضرورتها ولكن ا ل أ ج م ل من ذلك أ ن تحدثنا النفس ب أ ن في استطاعتنا أ ن نستغني عن الحرص ليرجع كل إ ن س ا ن في هذا إ ل ى إ ح س ا س ه لان عليه ان يتحمل بنفسه وزر خطئي ليكن ا ل أ م ر كذلك لقد قمت بواجبي واحترمت ك ل م ة ا ل أ م ي ر التي تريد أ ن نكون أ ص د ق ا ء وسعيت بنفسي إ ل ي ك لم يكن في وسعي أ ن أ ت ر ا ج ع يا أ ن ط و ن ي و ولكنني لا أ ن و ي أ ن أ ف ر ض نفسي عليك ليبقى ا ل أ م ر بيننا على ما هو عليه فربما جاء اليوم الذي نزداد فيه أ ل ف ة فتحتفي ب ه د ي ا ت التي ترفضها ا ل آ ن في برود وتكاد تحتقرها كثيرا ما يبدو الرجل المعتدل باردا ب ا ل ن س ب ة لمن يعتقدون أ ن ه م أ د ف ا من غيرهم إ ح س ا س ا ل أ ن ح ر ا ر ة الحمى قد تمكنت منهم أ ن ت تلوم ما أ ل و م ه واتحاشاه و أ ن ا و إ ن كنت لازال لا شابا أ ع ل م تمام العلم أ ن الاتزان خير من الاندفاع تلك هي ا ل ح ك م ة بعينها فلتبق دائما على هذا ا ل ر أ ي من حقك أ ن تسدي إ ل ي النصح وتحذرني ل أ ن ا ل ت ج ر ب ة تقف إ ل ى جانبك ك ا ل ص د ي ق ة ا ل و ف ي ة ولكن صدقني إ ن هناك قلبا هادئا ينصت إ ل ى الدرس الذي يلقيه كل يوم وكل س ا ع ة عليه و ي ك ت ه د في الخفاء أ ن يصل إ ل ى ذلك الخير الذي تعتقد بقسوتك أ ن ك تستطيع أ ن تعلمنا فيه درسا جديدا من الممتع حقا أ ن يشغل ا ل إ ن س ا ن بنفسه إ ذ ا كان في ذلك بعض ا ل ف ا ئ د ة إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يستطيع أ ن يعرف ح ق ي ق ة نفسه ب ا ل ت أ م ل في نفسه ذلك ل أ ن ه يحتكم إ ل ى مقياسه وحده فيستصغر نفسه أ و يضخمها ل ل أ س ف في أ غ ل ب ا ل أ ح ي ا ن إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يعرف نفسه إ ل ا من خلال ا ل إ ن س ا ن و ا ل ح ي ا ة وحدها هي التي تعرف كل امرئ بحقيقته إ ن ن ي أ س م ع ك في احترام و أ ر ح ب بكل ما تقول <تصفيق> ومع ذلك فربما فهمت من هذه الكلمات شيئا يختلف عما أ ر ي د ه كل الاختلاف إ ذ ا سرنا على هذا الطريق فلن نقترب من بعضنا البعض ليس من ا ل ح ك م ة ولا من الخير أ ن ن ت ع م ل إ س ا ء ة الظن ب إ ن س ا ن أ ي ا كان إ ن د ع و ة ا ل أ م ي ر ة لم يكن لها داع فقد عرفت من زمن بعيد أ ي إ ن س ا ن أ ن ت أ ع ل م أ ن ك تريد الخير وتفعله إ ن قدرك لا يهمك ولهذا تفكر في غيرك وتقف إ ل ى جانبه ويظل قلبك ثابتا على أ م و ا ج ا ل ح ي ا ة ا ل م ت ق ل ب ة هكذا أ ر ا ك وماذا يكون ش أ ن ي إ ن لم أ س ع إ ل ي ك أ ل م أ ت ل ه ف على نصيب من الكنز الذي تضن به أ ع ل م أ ن ك لن تندم إ ذ ا فتحت لي صدرك و أ ع ل م أ ن ك ستصادقني إ ذ ا عرفتني على حقيقتي وقد كنت من زمن طويل في ح ا ج ة إ ل ى مثل هذا الصديق إ ن ي لا أ خ ج ل من ق ل ة تجربتي ولا من شبابي لم تزل س ح ا ب ة المستقبل ا ل ذ ه ب ي ة ترفرف حول جبهتي آه ف ل ت أ خ ذ ن ي يا أ ي ه ا النبيل على صدرك ولتعلمني و أ ن ا الطائش الجاهل سر الاعتدال في ا ل ح ي ا ة إ ن ك تطلب في ل ح ظ ة و ا ح د ة ما لا يكفله الزمن إ ل ا ب ا ل ح ك م ة و ا ل ر و ي ة إ ن الحب يكفل في ل ح ظ ة و ا ح د ة ما لا يدركه الجهد في زمن طويل لست أ ر ج و ك و إ ن م ا أ ط ا ل ب ك إ ن ن ي أ د ع و ك باسم ا ل ف ض ي ل ة التي تجاهد في الربط بين القلوب ا ل ن ب ي ل ة وهل أ س م ي لك اسما إ ن ا ل أ م ي ر ة هي التي ت أ م ل هذا هي التي تريده اليونورا هي التي تريد أ ن تقربني منك وتقربك مني فلا تجعلنا نرفض رغبتها دعنا نتقدم إ ل ى الربتي متحدين لنهبها صلاتنا ونمنحها روحنا ولنحقق معا ما يليق بها م ر ة أ خ ر ى هذه يدي فصافحها لا تتراجع أ ي ه ا النبيل ولا ت ت أ ب ى ولتتح لي أ ج م ل م ت ع ة يتذوقها الفضلاء الذين يهبون أ ن ف س ه م ل ل أ ف ض ل في ث ق ة وبغير تحفظ أ ر ا ك تبحر بملء شراعك فقد تعودت فيما يبدو أ ن تنتصر في كل م ع ر ك ة و أ ن تجد الطرق م و ه د ة أ م ا م ك و ا ل أ ب و ا ب م ف ت و ح ة إ ن ن ي أ ر ض ى لك بالفضل و ا ل س ع ا د ة عن طيب خاطر غير انني أ ر ى بوضوح أ ن كلينا مازال بعيدا كل البعد عن صاحبه ربما فرقت بيننا السنون والتجارب أ م ا ا ل ش ج ا ع ة و ا ل إ ر ا د ة ا ل ط ي ب ة فلست أ ق ل فيها عن أ ح د ا ل إ ر ا د ة لا تكفي للاتيان بجلائل ا ل أ ع م ا ل و ا ل ش ج ا ع ة تتصور الطرق أ ق ص ر من حقيقتها من يصل إ ل ى الهدف يوضع التاج على ر أ س ه وكثيرا ما يحرم منه من هو أ و ل ى به ان ل التيجان ا ل ي س ي ر ة م و ج و د ة و م ت ع د د ة ا ل أ ن و ا ع وكثيرا ما ينالها من يتنزه بغير مجهود إ ن ما تمنحه يد الرب لهذا أ و تمنعه باختيارها عن ذاك ليس شيئا يمكن أ ن يدركه كل من أ ح ب أ و شاء أ ر ج ع هذا إ ل ى الحظ دون غيره من ا ل أ ر ب ا ب بذلك أ و ا ف ق ك ل أ ن ه أ ع م ى عن الاختيار ا ل ع د ا ل ة أ ي ض ا م ع ص و ب ة العينين تغمض البصر عن كل بريق خداع <تصفيق> هل يمجد الحظ إ ل ى ا ل م خ ظ و ظ انه يجعل له الف عين ترى فضله ويمتدح اختياره الصائب وعنايته ا ل ش د ي د ة وسواء سماه م ن ي ر ف ا او ما شاء من اسماء فهو يعد ا ل م ن ح ة م ك ا ف أ ة والحليه التي خلعتها عليه ا ل ص د ف ة ز ي ن ة نالها عن جداره واستحقاق لست في ح ا ج ة الى ان تكون اوضح من هذا كفى انني انظر في اعماق قلبك واعرفك مدى ا ل ح ي ا ة اه لو ان ل اميرتي ايضا عرفتك على حقيقتك لا تبذر في سهام عينيك ولسانك لقد حاولت عبثا ان توجهها إ ل ى هذا التاج هذا التاج الذي لن يذبل على جبيني كن كبير القلب ولا تحسدني عليه فقد تستطيع عندئذ ان تنازعني اياه انه عندي اقدس واسمى ما املك ارني مع ذلك الرجل الذي نال ما اطمح اليه أ ر ن ي البطل الذي لم أ س م ع عنه إ ل ا من حكايات التاريخ دلني على الشاعر الذي يستطيع أ ن يقرن نفسه بهوميروس أ و فيرجيل لا بل إ ن ن ي لاطلب منك أ ن تدلني على رجل استحق هذه ا ل ه د ي ة ثلاث مرات و أ خ ج ل ه هذا التاج أ ك ث ر مما أ خ ج ل ن ي ثلاث مرات إ ن فعلت فستراني أ ر ك ع على قدمي أ م ا م ا ل ر ب ة التي أ س ب غ ت علي هذه ا ل ن ع م ة ولن أ ن ه ض عندئذ قبل أ ن تمد يدها وتخلع هذه ا ل ز ي ن ة من على جبيني لتضعها على جبينه إ ل ى أ ن يتم ذلك فسوف تظل بالطبع جديرا بها ل أ و ض ع موضع الاختبار فلست أ ع ت ر ض على هذا أ م ا الاحتقار فلم أ ف ع ل ما يجعلني أ س ت ح ق ه إ ن التاج الذي كرمني به أ م ي ر ي وضفرته أ م ي ر ت ي بيديها لا يستطيع أ ح د أ ن ينكره علي أ و يسخر به هذه ا ل ل ه ج ة ا ل م ت ع ا ل ي ة وهذا الغضب الملتهب لا يصح أ ن توجههما إ ل ي ولا يليقان بك في هذا المكان ان ما تسمح به هنا لنفسك يليق أ ي ض ا بي هل نفيت ا ل ح ق ي ق ة من هذا المكان هل سجلت الروح ا ل ح ر ة في هذا القصر وهل يتحتم على النفس ا ل ن ب ي ل ة أ ن تتحمل ا ل ا ت ه ا د أ ع ت ق د أ ن النبل وسمو الروح هنا في مكانهما الصحيح أ حرام عليها أ ن تسعد بالقرب من عظماء هذه ا ل أ ر ض بل إ ن في استطاعتها ومن واجبها أ ن تفعل إ ن ن ا لا نقترب من ا ل أ م ي ر إ ل ا ب ا ل ن ب ا ل ة التي ورثناها عن ا ل آ ب ا ء فلماذا لا نقترب منه بالوجدان العظيم الذي لم تشا ا ل ط ب ي ع ة أ ن تعطيه لكل إ ن س ا ن ما لم تشا أ ن تمنح الجميع س ل س ل ة من ا ل أ س ل ا ف العظام لا يشعر بالرعب هنا إ ل ا الصغار و إ ل ا الحسد الذي يكشف عن عاره كذلك لا يصح لنسيج عنكبوت قذر أ ن يعلق بهذه الجدران ا ل م ر م ر ي ة أ ن ت تعطيني بنفسك الحق في ا ن ت ه ا ن ك أ ي ر ي د الصبي المتهور أ ن يغتصب ث ق ة الرجل و ص د ق ت ه أ ت ظ ن نفسك خيرا و أ ن ت عديم ا ل أ خ ل ا ق خير لي أ ن أ و ص ف بما تسميه عدم ا ل أ خ ل ا ق من ان اوصف بما يمكن ان اسميه بالانحطاط ما زلت صغيرا الى الحد الذي تستطيع معه ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة ان تعلمك السير على طريق افضل لست صغيرا الى حد ان اركع امام الاصنام بل كبيرا الى الحد الذي يجعلني و ا ج ه التحدي بالتحدي <تصفيق> حينما تكون ا ل ك ل م ة للشفاه والاوتار فانت البطل والمنتصر بلا جدال ربما كان من ا ل ج ر أ ة ان افتخر بيميني فهي لم تفعل شيئا ومع ذلك ف إ ن ن ي أ ع ت م د عليها إ ن م ا تعتمد على التسامح الذي دللك كثيرا في حين تابع حظك طريقه الوقح و ا ل آ ن أ ش ع ر أ ن ن ي تجاوزت ا ل ط ف و ل ة كنت آ خ ر من يمكن أ ن أ ج ر ب معه ل ع ب ة السلاح لكنك تزيد النار اشتعالا النخاع يغلي و ا ل ش ه و ة ا ل أ ث ي م ة إ ل ى الانتقام تفور في صدري إ ن كانت لديك ا ل ر ج و ل ة التي تتباهى بها فهيا إ ل ى النزال أ ن ت تجهل من أ ن ت كما تجهل مكانك ما من ق د ا س ة تدعوني إ ل ى احتمال الهوان أ ن ت الذي تكفر وتدنس هذا المكان لا أ ن ا أ ن ا الذي جئت أ ق د م لك أ ج م ل قربان من ا ل ث ق ة و ا ل م ح ب ة والتكريم إ ن روحك هي التي تلوث هذا الفردوس وكلماتك تلوث هذه ا ل ق ا ع ة ا ل ن ق ي ة ل ل إ ح س ا س الذي يثور في قلبي ويثور و ي أ ب ى ان يلطخه أ د ن ى عار أ ي روح عظيم في قلب ضيق لا يزال فيه متسع للتنفيس عن ا ل ص د ا ل ع ا م ة تنفس أ ي ض ا عن غضبها بالكلام إ ن كنت نبيلا مثلي ف أ ث ب ت ذلك إ ن ن ي كذلك بالفعل ولكني أ ع ر ف مكاني تعال معي إ ذ ن إ ل ى حيث يحكم السلاح كما لم يكن لك أ ن تطلبني للنزال فكذلك لن أ ت ب ع ك بمثل هذه ا ل ع ق ب ة يرحب الجبن الجبان لا يتوعد إ ل ا حين يشعر ب ا ل أ م ا ن يمكنني أ ن أ ز ه د في هذه ا ل ح م ا ي ة عن طيب خاطر اغفر إ ن شئت ما أ ذ ن ب ت ه في حق نفسك ولكن لا تغفر ما أ ذ ن ب ت به في حق هذا المكان فليغفر لي المكان أ ن ن ي احتملت هذا جرد سلاحك أ و اتبعني إ ل ا إ ذ ا كنت تريد أ ن أ ح ت ق ر ك إ ل ى ا ل أ ب د كما أ ك ر ه ك ماذا ارى, ماذا أرى؟ أ ي نزاع لم أ ك ن أ ت و ق ع أ ن ت تراني يا أ م ي ر أ ق ف في اتزان أ م ا م إ ن س ا ن تملكه الغضب أ ت و س ل إ ل ي ك كما أ ت و س ل ل إ ل ه أ ن تمسك زمامي ب ن ظ ر ة و ا ح د ة منك قل لي انطونيو و أ ن ت ي تاسو كيف نفذ الشقاق إ ل ى بيتي كيف استولى عليكما كيف استطاع أ ن ان ينتزع حكيمين مثلكما عن سبيل الشرائع و ا ل أ خ ل ا ق إ ن ن ي في عجب من ا ل أ م ر أ ع ت ق د أ ن ك لا تعرفنا حق ا ل م ع ر ف ة هذا الرجل المشهور ب ا ل ح ك م ة والخلق الطيب ع م ل ن ي م ع ا م ل ة ف ظ ة ل ئ ي م ة كما يفعل مخلوق لا حظ له من الادب او النبل سعيت اليه راجيا فصدني لم ايس فظللت اتقرب منه لكنه احتد في م ر ا ر ة فلم يسترح لم يسترح حتى احال اصفى ق ط ر ة في دمي الى علقم معذره لقد, لقد وجدتني اجن من الغضب ولكن إ ذ ا كنت قد أ خ ط أ ت فهذا هو المسؤول لقد أ ش ع ل نار الغضب التي استولت علي وجرحتني و ج ر ح ت إ ن حماس الشعراء قد ذهب به بعيدا لقد ب د أ ت يا أ م ي ر بتوجيه السؤال إ ل ي ف أ ذ ن لي ا ل آ ن بعد هذا الحديث ا ل م ن د ف ع بالكلام أ ج ل اروي ما حدث ارويه ك ل م ة ك ل م ة وحاول إ ن استطعت أ ن تصف كل مقطع وكل إ ش ا ر ة أ م ا م هذا القاضي أ ه م نفسك م ر ة أ خ ر ى واشهد على نفسك أ م ا أ ن ا فلن أ ن ك ر نفسا ولا ن ب ض ة غ ل ب إ ن كان لديك ما تقوله فتكلم و إ ل ا فاسكت ولا تقاطعني إ ن كنت أ ن ا يا أ م ي ر ي الذي ب د أ ت النزاع أ و كان هذا ا ل ر أ س ا ل م ن د ف ع هو الذي ب د أ به ومن منا ل ذ ي يتحمل ا ل خ ط أ فتلك أ س ئ ل ة ط و ي ل ة لا ض ر و ر ة ا ل آ ن ل ل إ ج ا ب ة عليها كيف هذا إ ن السؤال ا ل أ و ل ا ل آ ن في ر أ ي ي هو من المخطئ ومن المصيب به ليس、فيها. هذا صحيحا كما قد يخيل ا لعقل أ ف ل ت منه ا ل ز م ا ن ت و ن ي و مولاي انني أ خ ض ع ل إ ش ا ر ت ك ولكن مره أ ن يلزم الصمت ف إ ذ ا فرغت من كلامي أ م ك ن ه أ ن يستطرد الحديث وسوف تقرر ا ل أ م ر بنفسك هذا هو ما أ ر ي د أ ن أ ق و ل إ ن ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ج ا د ل ه كما لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ت ه م ه أ و أ د ا ف ع عن نفسي ولا أ ن أ ح ا و ل ا ل آ ن أ ن أ س ت ر ض ي ه ذلك ل أ ن ه ا ل آ ن لم يعد إ ن س ا ن ا حرا إ ن قانونا ثقيل ا ل ع ب يرزح فوق ر أ س ه ولن يخفف منه سوى عفوك ورحمتك لقد هددني في هذا المكان وطلب مني النزال ولم يكد يخفي أ م ا م ك السيف العاري ولو لم يتدخل بيننا مولاي ل ر أ ي ت ن ي أ ق ف ا ل آ ن خجلا أ م ا م ك وقد نسيت واجبي وشاركته في إ ث م ه تاسو لم تحسن التصرف إ ن قلبي يبرئني يا مولاي ولا شك أ ي ض ا أ ن قلبك يبرئني لقد هددت حقا وطلبت النزال وجربت سيفي ولكنك لم تتصور كيف راح لسانه اللئيم ي ن ت ق ل ك ل م ا ت ا ل ج ا ر ح ة ولا كيف راح نابه السريع الحاد يسكب السم الرهيف في دمي ولا كيف مضى يشعل نار الحمى ويزيدها اشتعالا لقد ظل يثيرني في هدوء وبرود ويخرجني عن طوري ه انك ه لا تعرفه لا تعرفه ولن تعرفه أ ب د ا حملت إ ل ي ه من القلب أ ج م ل ص د ا ق ة ف أ ل ق ى عطاياي عند ق د م ي ولو لم تشتعل نفسي غضبا لما كانت أ ب د ا ج د ي ر ة بنعمتك ولا استحقت أ ن تكون في خدمتك إ ن كنت نسيت القانون و ح ر م ة هذا المكان فاغفر لي لا يصح أ ن أ ح ت ق ر في أ ي مكان ولا يصح في اي مكان ان احتمل الهوان واذا اذا حدث لهذا القلب اينما كان ان يقصر في حقك وفي حق نفسه فعاقبني واطردني ولا تجعل عينك تقع م ر ة اخرى على وجهي ما اخف ما يحمل الشاب الاعباء الثقال وما ايسر ان ينفض الاخطاء عن ثوبه كما ينفض الغبار لو كنا نعرف سحر الشعر الذي يهوى العبث مع المستحيل أ ق ل مما نعرف لكان في هذا ما يبعث على العجب ولا اكاد أ ص د ق يا أ م ي ر ي أ ن ك ستستهين بهذا الفعل أ و يستهين به أ ح د من خدمك إ ن الجلاله تضل بحمايتها كل من يدنو منها ومن مسكنها الحرام كما يدنو من إ ل ه وكل ع ا ط ف ة تكبح جماحها حين تلامس عتبتها ك أ ن ه ا تقترب من مذبح مقدس هناك لا يلمع سيف ولا يتوعد صوت ولا تصرخ ا ل إ ه ا ن ة م ط ا ل ب ة ب ا ل ث أ ر أ م ا وراء ذلك ففي الميدان متسع للغضب والحقد والصراع هناك لا يهدد الجبان ولا يهرب الشجاع هذه ا ل أ س و ا ر قد أ ق ا م ه ا آ ب ا ؤ ك على ق ا ع د ة من الطمانينه و ا ل أ م ا ن وشادوا لعزتهم قدسا حصينا وحافظوا في جد وذكاء بالجزاء الرابع على هذا السلام و أ خ ذ و ا المذنب بالنفي والطرد والموت لم يكن هناك اعتبار ل ل أ ش خ ا ص ولم توقف ا ل ر ا ف ة ذراع ا ل ع د ا ل ة و أ ح س المستهتر نفسه بالفزع وها نحن بعد السلام الجميل الممدود نرى الغضب المجنون يعود إ ل ى حمى ا ل أ خ ل ا ق احسم يا مولاي وعاقب أ ل ا يستحق من يلتزم بحدود الواجب أ ن يتمتع ب ح م ا ي ة القانون و ن ص ر ة الامير أ م ي ر ل ليستمعوا ا الى أ ك ث ر مما تقولان أ و يمكنكما أ ن تقولا ليتكما احسنتما اداء الواجب ولم تلجئان إ ل ى النطق بهذا الحكم ذلك ل أ ن العدل والظلم هنا متقاربان إ ذ ا كان أ ن ط و ن ي قد أ س ا ء إ ل ي ك ف إ ن من واجبه ب ط ر ي ق ة أ و ب أ خ ر ى أ ن يقدم لك التعويض الذي تشاء وسوف يسرني أ ن تجعلاني حكما بينكما إ ن خ ط أ ك يحتاس يجعل منك سجينا انني اعفو عنك واخفف القانون من اجلك اتركني يا تاسو و ل ز م ح ج ر ت ك واجعل من نفسك حارسا على نفسك هذا هو الحكم الذي تقضي به يا امير الا تتبين فيه ر أ ف ة ا ل ا ب الحنون لم يعد لي من الان معك حديث ان كلمتك ا ل ص ا ر م ة يا امير تسلمني وانا الحر للسجن لتكن مشيئتك ما دمت تعتقد أ ن ه ا الحق هانذا أ ح ت ر م أ م ر ك المقدس و أ س ك ت الصوت الذي يصرخ في أ ع م ا ق قلبي إ ن ا ل أ م ر جديد علي جديد إ ل ى الحد الذي لا أ م ل ك معه أ ن أ ت ع ر ف عليك أ و على نفسي أ و على هذا المكان الجميل أ م ا هذا الرجل ف إ ن ن ي ا ل آ ن أ ع ر ف ه س أ ط ي ع أ م ر ك و إ ن بقي الكثير مما أ س ت ط ي ع وما ينبغي علي أ ن أ ق و ل إ ن الصمت يخرس شفتي أ ك ا ن ت ج ر ي م ة إ ن ه ا على ا ل أ ق ل تبدو كذلك لانني أ ع د ا ل آ ن مجرما وسواء ما يقوله لقلبي ف أ ن ا ا ل آ ن سجين أ ن ت تهول ا ل أ م ر يا تاسو أ ك ث ر مما يستحق إ ن ا ل أ م ر يبدو لي لغزا أ و لعله ليس لغزا ف أ ن ا لم أ ع د طفلا و أ ك د أ ق و ل لابد أ ن أ ف ه م ه انني أ ل م ح نورا على حين ف ج أ ة وفي ل ح ظ ة أ ر ا ه قد خمد لا أ س م ع غير الحكم علي فانحني له أ ق و ل لنفسي لقد تكلمت كثيرا بغير طائل فتعود من ا ل آ ن أ ن ت خ ط ع أ ي ه ا العاجز لقد نسيت مكانك وظننت أ ن ق ا ع ة ا ل آ ل ه ة على ا ل أ ر ض وها هي ا ل س ق ط ة ا ل م ب ا غ ت ة تفاجئك ارض بالخضوع فخليق بالرجل أ ن يفعل ما يكرهه عن طيب خاطر خذ أ و ل ا هذا السيف الذي أ ع ط ي ت ه لي عندما تبعت الكاردينال إ ل ى فرنسا لقد حملته فلم أ ك س ب به مجدا ولم أ ج ر يوما على نفسي العار ولا فعلت ذلك اليوم هذه ا ل ه د ي ة التي علقت عليها الامال اتنازل عنها بقلب م ت أ ث ر كثير انت لا تدري بشعوري نحوك كتب علي ان اطيع لا ان افكر كما اراد القدر ل ل أ س ف مني ان ازهد في ه د ي ة اروع ان التاج لا يناسب السجين ولذلك انزع بنفس ا ل ز ي ن ة التي حسبت انها خلعت على جبهتي الى الابد لقد نعمت ب ا ل س ع ا د ة ا ل ف ا ئ ق ة في أ و ل الصبا غير أ ن ه ا سرعان ما سلبت مني وكانني تبطرت عليها ن ك تنزع عن نفسك ما لا يستطيع أ ح د أ ن ينزعه عنك وما لا يهبه إ ل ه ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن ن ا نحن البشر نمتحن امتحانا عجيبا وما كان لنا أ ن نصبر أ و نتحمل لو لم ترزقنا ا ل ط ب ي ع ة بالاستخفاف البريء تعلمنا ا ل ش د ة كيف نبدد في النعم التي لا تقدر ونفتح أ ك ف ن ا ب إ ر ا د ت ن ا لتفلت منها ا ل ن ع م ة إ ل ى غير ر ج ع ه مع هذه ا ل ق ب ل ة أ ض ر ف دمعه تهبك للزوال إ ن ه ا من حقنا هذه ا ل ع ل ا م ة ا ل ر ق ي ق ة على ضعفنا من الذي لا يبكي حين يرى أ ن الخلود نفسه لا ي أ م ن ا ل ض م ا ر الحق ا ل آ ن بهذا السيف الذي لم يكسب من أ ج ل ك شيئا اقترب منه وارقد على قبر سعادتي و أ م ل ي كما ترقد على تابوت الشجعان هانذا أ ض ع ه م ا طائعا عند قدميك فمن ذا الذي يملك سلاحا أ م ا م غضبك ومن يتزين يا مولاي إ ن أ ن ت أ ه م ل ت إ ن ن ي أ م ض ي سجينا وانتظر حكمك إ ل ى أ ي ن يهيم الغلام ب أ ي ا ل أ ل و ا ن يرسم قيمته وقدره إ ن الشباب بجهله وقصوره يتوهم نفسه شيئا فريدا مختارا ويستبيح لنفسه كل شيء عن كل إ ن س ا ن فليشعر يا مولاي ب أ ن ه معاقب فالعقاب يحسن ل ل ف ت ى الذي س ي ش ك ر ن عليه حين يصبح رجلا لقد لقي عقابه و أ خ ش ى أ ن يكون قد زاد عليه العقاب إ ن شئت أ ن تراف به ف أ ع د إ ل ي حريته يا أ م ي ر وليحسم السيف ما بيننا من خلاف ان اتفقت ا ل آ ر ا ء على هذا فليكن لك ما تريد ومع ذلك قل لي كيف أ ث ر ت غ ض ب ه لا أ س ت ط ي ع تفسير ما حدث ربما ربما أ س ا ت إ ل ي ه ك إ ن س ا ن غير أ ن ن ي ما أ ه ن ت فيه الرجل النبيل إ ن ه في ق م ة غضبه لم تفلت من شفتيه كلمه ن ا ب ي ة هكذا بدلي ما وقع بينكما من خلاف وحديثك يؤيد ما خطر ل أ و ل م ر ة على بالي عندما يتنازع ر ج ل ا ن فالعقل يميل إ ل ى إ ل ق ا ء الذنب على أ ك ث ر ه م ا ح ك م ة لم يكن ينبغي عليك أ ن تثير غضبه بل كان ا ل أ و ل ى بك أ ن ترشده وتهديه ما زال في الوقت متسع وليس في الامر ما يضطركما الى الخلاف وما دام السلام يرفرف على بلادي فانني احب ان اتمتع به في بيتي اعد ا ل ط م أ ن ي ن ة اليه ان هذا امر يسير عليك ل ت ب د أ ليونورا سان فيتالا ولتحاول ان تهدئه بكلماتها ا ل ر ق ي ق ة ولتذهب اليه بعد ذلك كي تعيد اليه حريته ا ل ك ا م ل ة على لساني ولتكسب ثقته بالكلام الصادق النبيل أ ن ج ز هذا ا ل أ م ر ب أ س ر ع ما تستطيع وليكن حديثك معه حديث الوالد والصديق أ ر ي د أ ن أ ط م ئ ن إ ل ى ع و د ة السلام قبل الرحيل وما من شيء يستحيل عليك ما دمت تريد لنمد إ ق ا م ت ن ا س ا ع ة أ خ ر ى وبعد ذلك فلنترك للنساء أ ن يتممن في حنان ما ب د أ ت ف إ ذ ا رجعنا لم نجد أ ث ر ا لهذا الحادث السريع يبدو يا أ ن ط و ن ي و أ ن ك لا تريد أ ن تخلي يديك من العمل فلم تكد تفرغ من م ه م ة حتى رجعت تبحث عن أ خ ر ى أ ر ج و أ ن تكلل فيها بالنجاح لقد أ خ ج ل ت ن ي وجعلتني هذه الكلمات أ ر ى خ ط أ ي كما لو كنت أ ن ظ ر في م ر آ ة ص ا ف ي ة ما أ س ه ل أ ن يطيع المرء سيدا نبيلا يقنعنا حين يلقي علينا باوامره الفصل الثالث أ ي ن ل ي و ن و ر ا كل ل ح ظ ة تمر علي تحرك ا ل أ ل م في صميم الفؤاد لا أ ك ا د أ د ر ي ما حدث لا أ ك ا د أ د ر ي من منهما ل م خ ط ئ ليت هاتجيء فلست أ ح ب أ ن أ ت ح د ث مع شقيقي أ ل ف و ن س قبل أ ن يعود إ ل ي الهدوء وقبل أ ن أ ع ر ف ماذا حدث وما يمكن أ ن تصير إ ل ي ه ا ل أ م و ر ماذا تحملين معك يا ل ي و ن و ر ا أ خ ب ر ي ن ي كيف حال صديقينا ماذا جرى لم يصل الى علمي اكثر مما نعلم وقع صدام بينهما فجرد تاسو سيفه وفرق شقيقك بينهما بيد انه يبدو ان تاسو هو الذي ب د أ النزاع ان ا ن ت و ن ي و يذهب ويجيء حرا ويتكلم مع اميره اما تاسو فهو منفي وحيد في حجرته لابد أ ن أ ن ط و ن ي استفزه و أ ه ا ن الروح الشاعر في برود وجفاء أ ن ا أ ي ض ا أ ع ت ق د هذا فقد ر أ ي ت س ح ا ب ة تطوف بجبهته حين أ ق ب ل عليه、آه. لماذا نغفل في مثل هذا الموقف عن ط ا ع ة ا ل إ ش ا ر ة ا ل ن ق ي ة ا ل ه ا د ئ ة التي ت أ ت ي من القلب بصوت هامس يتحدث إ ل ه في صدورنا بصوت خافت ولكنه مسموع يدلنا على ما نغتنمه وما نتحاشاه بدى ل أ انطونيو صباح اليوم اكثر غلظه مما عهدت واشد ه انزواء احسست بان روحي تنذرني حين ر أ ي ت تاس يقترب منه قلت يكفي ان ارى مظهريهما الوجه والتعبير والنضر والخطوه انهما مختلفان في كل شيء ولن يستطيعا ابدا ان يتبادل الحب ومع ذلك ف إ ن ا ل أ م ل هذا المنافق راح يقنعني بقوله إ ن ه م عاقلان نبيلان وبصيران وصديقان لك و أ ي رباط أ و ث ق من رباط يجمع بين القلوب ا ل ك ب ي ر ة ما كان أ ج م ل و أ ص د ق ما وهب نفسه لي آه ليتني تكلمت على الفور مع أ ن ط و ن ي و ترددت وكان الوقت ضيقا تهيبت أ ن أ ب د أ كلامي معه أ و ص ي ه بالشاب و أ ل ح عليه واعتمدت على التقاليد و ا ل آ د ا ب والعرف ا ل م أ ل و ف بين الناس الذي يرعاه حتى ا ل أ ع د ا ء ولم أ خ ش ى على الرجل المجرب من اندفاع الشاب المتهور لكن حدث ما خشيت ظننت أ ن الشر بعيدا وها هو ا ل آ ن قريب ماذا أ ف ع ل أ ش ي ر ي علي أ ن ت تعرفين أ ن من الصعب علي أ ن أ ش ي ر بعدما قلته بنفسك فليس ا ل أ م ر هنا أ م ر سوء تفاهم بين أ ن ا س متشابهين في التفكير فذلك أ م ر تصلحه الكلمات أ و يصلحه السلاح إ ن دعا ل أ م ر في يسر وبغير عناء شعرت من زمن بعيد أ ن ه م ا رجلان يعادي أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر ل أ ن ا ل ط ب ي ع ة عجزت عن أ ن تكون منهما رجلا واحدا ولو فطنا الى مصلحتهما لاصبحا اصدقاء و ل و ق ف كرجل واحد وتقدما في ا ل ح ي ا ة قويين سعيدين مرحين هكذا كنت أ ر ك ب غير أ ن ي أ ر ى ا ل آ ن عبث الرجاء إ ن الخلاف الذي وقع اليوم أ ي ا كان أ م ر ه يمكن أ ن ننهيه غير أ ن هذا لا يضمن لنا المستقبل ولا يؤمننا على الغد لقد فكرت أ ن من ا ل أ ف ض ل أ ن يسافر التاسو ويغادر هذا المكان الى حين انه يستطيع ان يتجه الى روما او الى فلورنسا وهناك التقي به بعد اسابيع ق ل ي ل ة وقد اؤثر على وجدانه ت أ ث ي ر الصديق اما انت فتستطيعين ان تحاولي من جديد ان تقربي انطونيو منك ومن اصدقائك وهو الذي كاد يصبح غريبا ع ن ه كل هذا الذي يبدو ا ل آ ن مستحيلا قد يحققه الزمن الطيب الذي يحقق الكثير تريدين يا صديقتي أ ن ت س ت أ ث ر ي ب ا ل م ت ع وتتركيني للحرمان فهل هذا من ا ل إ ن ص ا ف لن تحرمي في هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ا من شيء لن يمكنك أ ن تستمتعي به أ أ ن ف ي صديقا لي بكل هذا الهدوء بل ستحتفظين به و إ ن نفيته في الظاهر لن يوافق شقيقي على تركه إ ذ ا ر أ ى ا ل أ م ر كما نراه فسوف يقبل من الصعب أ ن ي ج ن ي ا ل إ ن س ا ن على نفسه بجنايته على صديق ومع ذلك فالصديق هو الذي تنقذينه فيك لا لا لن أ و ا ف ق على أ ن يحدث هذا انتظري ا ذ ن أ ن يحدث ما هو أ س و أ أ ن ت تعذبينني ولا تدرين كيف تحسنين إ ل ي ه عما قريب نتبين من المخطئ فينا اذا لم يكن مفر من ذلك فلا تلح علي بالسؤال من يصمم يهزم ا ل ا م لا استطيع أ ن أ ص م م ولكن ليكن لك ما تريدين ما دامت غيبته عنا لن تطول ولنرع شؤونه يا لينورا حتى لا ي ق ا س في المستقبل من الحرمان وحتى يرضى ا ل أ م ي ر أ ن يرسل إ ل ي ه في غربته راتبه الذي يكفل له ا ل ح ي ا ة تكلمي مع أ ن ط و ن ي و فهو يملك أ ن يؤثر على شقيقي ولن يحفظ هذا النزاع قلبه على صديقنا أ و علينا ك ل م ة و ا ح د ة منك يا أ م ي ر ة أ ق و ى في ا ل ت أ ث ي ر تعلمين يا صديقتي أ ن ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ل ت م س شيئا لنفسي أ و ل أ ص د ق ا ئ ي كما تفعل شقيقتي التي تعيش في أ و ر ب ي ن و إ ن ن ي أ ح ب أ ن أ ق ض ي حياتي في ه د و ء و أ ت ل ق ى من شقيقي في امتنان كل ما يستطيع أ و يريد أ ن يعطيه لي كثيرا ما لمت نفسي على هذا لكنني ا ل آ ن قد تغلبت على هذه ا ل ن ز ع ة وكثيرا ما عتبتني ص د ي ق ة على هذا وقالت لي أ ن ت تحبين بطبعك ا ل إ ي ث ا ر وهذا شيء جميل غير أ ن ك تبالغين في ذلك فلا تحسين بما يحتاج إ ل ي ه أ ص د ق ا ؤ ك نعم إ ن ن ي أ د ع ا ل أ م و ر تجري في سبيلها ولا بد لي أ ن أ ت ح م ل هذا العتاب ولكن مما يزيدني س ع ا د ة أ ن أ ت م ك ن ا ل آ ن أ ن أ م د يد العون لصديقي لقد ورثت هذا عن أ م ي و أ و د ا ل آ ن أ ن أ ر ع ا ه و أ ن ا يا أ م ي ر ة أ ر ى ا ل ف ر ص ة س ا ن ح ة لكي أ ب ر ه ن له على صداقتي لقد كان دائما يسيء تدبير شؤونه و س أ ع ر ف كيف أ س ا ع د ه كلما ا ح ت ا ج خذيه إ ذ ن و إ ن كتب علي الحرمان ف ل ت ك و ن أ ن ت أ و ل ى به من كل إ ن س ا ن أ ج ل إ ن ن ي أ ر ى أ ن هذا هو ا ل أ ف ض ل حتم علي أ ن أ ث ن ي على هذا العذاب و أ ل ت م س فيه من جديد الخير والشفاء هكذا كان حظي منذ ا ل ط ف و ل ة و أ ن ا ا ل آ ن قد تعودت عليه نحن لا نفقد ا ل س ع ا د ة ا ل ر ا ئ ع ة كل الفقدان حين نعلم أ ن ه ا لم تكن من نصيبنا أ ت م ن ى أ ن أ ر ا ك في يوم من ا ل أ ي ا م تنعمين ب ا ل س ع ا د ة التي تستحقينها ليونورا س ع ا د ة ولكن أ ي ن هو السعيد ربما استطعت أ ن أ ق و ل عن شقيقي إ ن ه سعيد فقلبه الكبير يتحمل صروف القدر وهو صبور غير أ ن ه لم ينل أ ب د ا ما هو جدير به هل ش ق ي ق ة التي تعيش في أ و ر ب ي ن س ع ي د ة هذه ا ل م ر أ ة ا ل ج م ي ل ة هذا القلب النبيل الكبير إ ن ه ا لم تهب زوجها الذي يصغرها أ ط ف ا ل ا وهو يجلها ولا يشكو منها ومع ذلك فالفرح لا يسكن بيتهما ماذا استفادت أ م ن ا من حكمتها ماذا جنت من علمها الزاخر ومن فكرها الرفيع هل استطاع أ ن يحميها من ا ل خ ط أ الغريب لقد انتزعوها منا وهي ا ل آ ن في ا ل ط ر ا ب ولم تترك لنا نحن الصغار العزاء الذي يشعرنا ب أ ن ه ا ماتت وهي على وفاق مع الله لا ت ت ط ل ع إ ل ى ما يفتقر إ ل ي ه كل إ ن س ا ن بل فكري فيما بقي لكل واحد منا فكري فيما بقي لك يا أ م ي ر ة ما بقي لي الصبر يا لينورا و تعلمت أ ن أ م ا ر س ه في عهد الشباب عندما كان أ ص ح ا ب ي و إ خ و ت ي يستمتعون معا ب ا ل أ ع ي ا د و ا ل أ ل ع ا ب كان المرض يحبسني في حجرتي وكان علي أ ن أ ر ا ف ق ا ل أ ح ز ا ن و أ ن أ ت ع ل م الحرمان قبل ا ل أ و ا ن شيء واحد كان يسليني في وحدتي هو م ت ع ة الغناء كنت أ س ل نفسي بنفسي و أ ه د ه د ا ل أ ل م والشوق و ا ل أ م ن ي ا ت على رنين ا ل أ ن غ ا م ا ل ه ا د ئ ة هنالك كان يتحول ا ل أ ل م في كثير من ا ل أ ح ي ا ن إ ل ى م ت ع ة والشعور الحزين نفسه إ ل ى انسجام غير أ ن هذه ا ل ف ر ح ة لم تدم طويلا فسرعان ما حرمني منها ا ل أ ط ب ا ء وحكموا علي بالصمت كان علي أ ن أ ع ي ش و أ ت ع ذ ب و أ ح ر م من ع ز ا ء الوحيد المسكين ولكن الكثيرين من ا ل أ ص د ق ا ء وجدوا طريقهم إ ل ي ك و أ ن ت ا ل آ ن ص ح ي ح ة و ف ر ي ح ة ب ا ل ح ي ا ة ص ح ي ح ة نعم أ ع ن ي أ ن ن ي لست م ر ي ض ة وعندي من ا ل أ ص د ق ا ء من يساعدني وفاؤهم كذلك كان لي صديق وما زال وسوف أ ف ق د ه عن قريب كانت ا ل ل ح ظ ة التي ر أ ي ت ه فيها أ و ل م ر ة ل ح ظ ة ح ا ف ل ة بالمعاني كنت لم أ ك د أ ش ف ى من عذابي ا ل أ ل م والمرض لم ي ك و ن قد فارقاني عدت أ ن ظ ر إ ل ى ا ل ح ي ا ة ن ظ ر ة ه ا د ئ ة ر ض ي ة و أ ب ت ه ج بالنهار وبالقرب من إ خ و ت ي و أ د و ق بلسم ا ل أ م ل العذب في ث ق ة ورجاء وجدت ا ل ش ج ا ع ة التي تجعلني أ ن ظ ر إ ل ى المستقبل وطلعتني على البعد وجوه ص د ي ق ة هنالك يا لينورا قدمت إ ل ي شقيقتي ذلك الشاب كان يضع يده في يدها و أ س ت ط ي ع أ ن أ ع ت ر ف لك ب أ ن قلبي تشبت به وسوف يحتفظ به على الدوام آ ه يا أ م ي ر ت ي لا ت أ س ف ي على شيء فالنفس التي تتعرف على النبل تحصل على كنز لا ينتزع منها إ ل ى ا ل أ ب د كل ما هو جميل ورائع يخشى منه كما يخشى من اللهب الذي ي ت أ ل ق ويزدهر ما دام يرسل نوره في مسكنك وما دامت شعلته ت د ي ء لك ما أ ر ق هذا الضوء ومن ذا الذي يريد أ و يستطيع أ ن يستغني عنه ف إ ذ ا مضى يلتهم ما حوله فما أ ب ش ع الشقاء الذي يسببه دعيني ا ل آ ن إ ن ن ي أ ت ر ث ر وكان يحسن بي أ ن أ خ ف ي ضعفي ومرضي عنك أ ن ت أ ي ض ا إ ن أ س ه ل ما يبدد مرض الروح أ ن يثق ا ل إ ن س ا ن ب أ ص ح ا ب ه ويبثهم ش ك و ه إ ذ ا كانت ا ل ث ق ة تشفي فسوف أ ش ف ى سريعا ف أ ن ا أ ث ق فيك ث ق ة خ ا ل ص ة وكامله آه يا صديقتي لقد صممت فليرحل إ ذ ن لكنني أ ح س من ا ل آ ن ب ا ل أ ل م الطويل الممل على مدى ا ل أ ي ا م حين يكتب علي الحرمان من مصدر سعادتي الشمس لن تقوى أ ن تزيل من جفوني صورته ا ل ج م ي ل ة ا ل م ض ي ئ ة و ا ل أ م ل في رؤياه لن يملا الروح الذي كاد يستيقظ بالشوق البهيج و ن ظ ر ة ا ل أ و ل ى في حدائقنا ستبحث عنه عبثا في ندى ا ل ض ل ا ل كم كنت أ ح س ب ا ل ر ض ى الجميل حين أ م ض ي معه أ م س ي ا ت ا ل ه ا د ئ ة وكم كان اللقاء معه يزيد رغبتنا في م ع ر ف ة أ ن ف س ن ا وفهمها وفي كل يوم كان يرقى الوجدان إ ل ى سماء الانسجام ا ل ص ا ف ي ة يا للغيوم التي تسقط ا ل آ ن على عيني ر و ع ة الشمس و ب ه ج ة الضحى و س ن العالم البهي ا ل أ ل و ا ن قد غاصت ا ل آ ن في ه و ة الفراغ ولفها الضباب الذي يحيط بي كل يوم عشته كان ح ي ا ة ك ا م ل ة تسكت الهموم فيه وتخرس ا ل ه و ا ج س ويحملنا الطيار كالمسافرين السعداء على موجه الهادئ بغير مجداف ها هو الحاضر يظلم والخوف من المستقبل يتسلل إ ل ى قلبي سيعيد إ ل ي ك المستقبل أ ص د ق ا ئ ك وسيحمل إ ل ي ك فرحا جديدا و س ع ا د ة ج د ي د ة أ و د أ ن أ ح ت ف ظ بما أ م ل ك ه فالتغيير قد يسلي لكنه لا يكاد يفيد أ ب د ا لم يدفعني حمس ا الشباب ل أ ن أ م د يدي في وعاء ا ل أ ق د ا ر الذي يحتشد مصادفات العالم الغريب طمعا في شيء يرضي قلبي المتلهف الغريب لقد حملني على ا ح ت ر ا م ي ولذلك أ ح ب ب ت ه ووجدتني أ ح ب ه ل أ ن حياتي معه تحولت إ ل ى حياه لم أ ع ر ف ه ا من قبل في أ و ل ا ل أ م ر قلت لنفسي ابتعدي عنه وكلما هربت منه وجدتني أ ز د ا د قربا و أ ح س ع د و ب ة ا ل ا ن ج ز ا ب و ق س و ة العقاب واختفت ا ل س ع ا د ة ا ل ص ا ف ي ة ا ل ح ق ة من حياتي وجاء روح شرير فخدع أ ش و ا ق ي و أ ب د ل ب ا ل آ ل ا م سعادتي و أ ف ر ا ح إ ن ع ج ز ت كلمات ص د ي ق ة أ ن تحمل إ ل ي ك العزاء فسوف تستطيع القوى ا ل خ ف ي ة للعالم الجميل ويستطيع الزمن الرحيم على غير انتظار أ ن يعيد ا ل ب ه ج ة إ ل ي ك حقا إ ن العالم جميل وفي أ ر ج ا ئ ه ا ل و ا س ع ة ينتشر الخير هنا وهناك لماذا يبدو لنا الخير على الدوام ك أ ن ه لا يبتعد عنا إ ل ا خ ط و ة و ا ح د ة ويظل الحنين إ ل ي ه على مدى ا ل ح ي ا ة ي ج ذ ب ن ا إ ل ي ه خ ط و ة خ ط و ة إ ل ى القبر من النادر أ ن يدرك الناس ما كانوا يحسبونه من نصيبهم ومن النادر أ ن يحتفظوا طويلا بما استطاعت اليد ا ل س ع ي د ة أ ن تمسك به ا ل س ع ا د ة التي لم تجد ذهب نفسها لنا تفلت منا و أ ي د ي ن ا تتخلى عما ت ش ب س ت به في نهم ا ل س ع ا د ة م و ج و د ة لكننا نجهلها أ و نحن نعرفها و ل ك ن لا نعرف كيف نقدرها أ ي ه ا القلب النبيل الجميل كم أ ر ث ي لك ويا للقدر الحزين الذي نزل بروحها السامي إ ن ه ا تفقده وتفكرين أ ن ت في أ ن تكسبيه أ م ن الضروري حقا أ ن يبتعد أ م تراك تدبرين هذا الرحيل كي تستحوذي على القلب والمواهب التي اقتسمتها حتى ا ل آ ن مع غيرك وما كانت ا ل ق س م ة ع ا د ل ة أ م ن ا ل أ م ا ن ة أ ن تسلكي هذا السلوك اليست لديك ا ل ث ر و ة التي تكفيك هل يعوزك شيء عندك الزوج والولد والغنى ولديك المركز والجمال تملكين هذا كله وتطمعين أ ن تضيفيه إ ل ى ما تملكين أ ت ح ب ي ن لماذا يشق عليك إ ذ ن أ ن تزهدي فيه تستطيعين أ ن تصارحي نفسك فما أ ج م ل أ ن تري صورتك م ن ع ك س ة على ر و ح ي الجميل أ ل ا تتضاعف سعادتك وتزداد روعا حين ترفعك أ ش ع ا ر ه فوق السحاب هنالك تكونين ج د ي ر ة بالحسد ولا تقنعين بما يحلم به كثيرون سواك بل يفرحك أ ن ت ب ه ي ر عيون الجميع وينادي الوطن باسمك ويتطلع إ ل ي ك وتلك هي ذ ر و ة ا ل س ع ا د ة والهناء تكون لاورا ه ي الاسم الوحيد الذي ت ز ر ن م به شفاه المحبين وهل كان من حق بتراك ر وحده أ ن يرفع ا ل ج م ي ل ة ا ل م ج ه و ل ة إ ل ى السماء اين الذي يستطيع أ ن يقارن نفسه بصديقي اذا كان العالم يكرمه اليوم فسوف تهتف باسمه ا ل أ ج ي ا ل ا ل ق ا د م ة ما أ ك م ل أ ن ت ع ي ش بجانبه في هذا المجد الرائع وتمضي معه إ ل ى المستقبل ب خ ط ا خ ف ي ف ة م ج ن ح ة لا الزمن عندئذ ولا ا ل ش ي خ و خ ة تستطيع أ ن تنال منك ولا الصيحات ا ل و ق ح ة التي ت ت ق ا ز ف ه ا أ م و ا ج النجاح إ ن أ ش ع ا ر ه تخلد ما من طبعه الفناء وسوف تظلين ج م ي ل ة و س ع ي د ة حين تكون د و ر ة ا ل ح ي ا ة قد جذبتك معها من زمن بعيد يجب أ ن يكون لك ولن ت س ل ب صديقتك شيئا فعاطفتها نحو الرجل النبيل لا تختلف عن ب ق ي ة عواطفها إ ن نورها كضوء القمر الشاحب الذي لا يكاد يكشف للمسافر طريقه في ع ت م ة الليل وهي لا تنشر الدفء حولها ولا تسكب الفرح و ا ل ب ه ج ة ب ا ل ح ي ا ة ستكون س ع ي د ة حين تعلم أ ن ه على البعد سعيد كما كانت تفعل حين تراه كل يوم ثم ثم إ ن ن ي لا أ ر ي د أ ن أ ن ف ي نفسي أ و أ ن ف ي صديقي عنها أ و عن هذا البلاط بل س أ ع و د م ر ة أ خ ر ى و أ ح ض ر ه معي ليكن ا ل أ م ر كذلك ها هو ذا الصديق ا ل غ ل ي ز لنرى إ ن كنا سنستطيع ت ر و ي د ه بالحرب جئتنا لا بالسلام و ك أ ن ك قادم من معسكر أ و م ع ر ك ة حيث تحكم ا ل ق و ة ويحسم الذراع لا من روما حيث ترفع ا ل ح ك م ة ا ل ح ف ي ة يدها لتبارك عالما تراه يركع عند قدميها ويطيعها عن طيب خاطر لا بد لي يا صديقتي ا ل ج م ي ل ة أ ن أ ق ب ل العتاب لكنني لن أ ب ح ث بعيدا عن وجه للاعتذار من الخطر على ا ل إ ن س ا ن أ ن يضطر طويلا إ ل ى الظهور في مظهر ا ل ح ك م ة والاعتدال فهناك روح شرير يقف إ ل ى جانبنا ويترصدنا ويصر على طلب ا ل ض ح ي ة من حين إ ل ى حين ويشاء سوء الحظ في هذه ا ل م ر ة أ ن أ ق د م له ا ل ض ح ي ة على حساب ا ل أ ص د ق ا ء لقد عنيت طويلا بشؤون الغرباء وبذلت الجهود في كسب رضاهم و ا ل آ ن بعد أ ن عدت إ ل ى ا ل أ ص د ق ا ء تسيء فهمهم وتجادلهم ك أ ن ه م غرباء هنا يا ص د ي ق ة ا ل ع ز ي ز ة يكمن الخطر ف ا ل إ ن س ا ن يتحكم في نفسه مع الغرباء ويظل متيقظا وهدفه أ ن يرضيهم لكي يخدموه أ م ا مع ا ل أ ص د ق ا ء فيترك نفسه على سجيتها ويطمئن إ ل ى حبهم فيبيح لنفسه أ ن يبدي ن ز و ة أ و يطلق لعواطفه العنان وهكذا يكون أ و ل من نجرح شعورهم هم أ ك ث ر من نكن لهم الحب بهذه الخواطر ا ل ه ا د ئ ة يا صديقي العزيز يسعدني أ ن أ ل ق ا ك كما عهدتك من جديد نعم يؤلمني وهذا ما أ و د أ ن أ ع ت ر ف به أ ن أ ك و ن اليوم قد فقدت الاعتدال ولكن صارحيني أ ل ا يشعر الرجل الذي يعود من عمله الشاق مجهود الجبين ويطمع أن في أ ن يلتمس ا ل ر ا ح ة في آ خ ر المساء في ا ل ظل الحبيب كي ي ت أ ه ب لعمل جديد ثم يجد إ ن س ا ن ا خالي البال يتمدد في الظل على هواه أ ل ا يحس عندئذ ب ع ا ط ف ة ب ش ر ي ة تثور في صدره إ ذ ا كان إ ن س ا ن ا بحق فسوف يسعده أ ن يقتسم الظل مع رجل آ خ ر يجعل ا ل ر ا ح ة ح ل و ة والعمل خفيفا بحديثه العذب و أ ن غ ا م ه ا ل ر ق ي ق ة ا ل ش ج ر ة ك ب ي ر ة يا صديقي والظل كريم ولا ح ا ج ة ب أ ح د أ ن يزحزح غيره لا نريد يا لنورا أ ن نلعب ب ا ل أ م ث ا ل كما نلعب ب ا ل ك ر ة من يد إ ل ى يد ف ك ا ن في هذا العالم من أ ش ي ا ء نحب لغيرنا أ ن يفوز بها كما نحب أ ن نشاركه فيها على أ ن هناك كنزا لا نحب أ ن يفوز به إ ل ا من يستحقه وكنزا يعز علينا أ ن يشاركنا فيه إ ن س ا ن مهما ارتفعت مكانته ف إ ذ ا س أ ل ت ن ي عن هذين الكنزين قلت هما إ ك ل ي ل الغار و ا ل ح ظ و ة عند النساء أ ي ك و ن ا ل إ ك ل ي ل الذي توج جبين الشاب قد أ ه ا ن الرجل الجاد أ ك ا ن في استطاعتك أ ن تجد لمجهوده وشعره البديع م ك ا ف أ ة أ ك ث ر تواضعا ذلك ل أ ن الفضل الذي يسمو فوق العالم ا ل أ ر ض ي ويرف في الهواء فلا يسحر أ ر و ا ح ن ا إ ل ا ب أ ن غ ا م ه وصوره ا ل ل ط ي ف ة يستحق كذلك أ ن ي ك ا ف أ ب ص و ر ة ج م ي ل ة أ و رمز لطيف و إ ذ ا كان هو نفسه لا يلمس ا ل أ ر ض ف إ ن م ك ا ف أ ت ه ا ل س ا م ي ة لا تكاد تلمس جبينه إ ن الغصن اليابس هو ا ل ه د ي ة التي تقدمها له العواطف ا ل ي ا ب س ة التي يحس بها المعجبون نحوه لكي تتخفف ب أ ي س ر و س ي ل ة من دينها له أ ي م ك ن ك أ ن تحسد تمثال الشهيد على ا ل ه ا ل ة ا ل ذ ه ب ي ة التي تحيط ب ر أ س ه الصلعاء اينما بدلك إ ك ل ي ل الغار فهو بغير جدال ع ل ا م ة العذاب قبل أ ن يكون ع ل ا م ة الفرح <تصفيق> اتريدين أ ن أ ت ع ل م من فمك الرقيق كيف أ ح ت ق ر كل ما على ا ل أ ر ض من غرور لست بالطبع في ح ا ج ة إ ل ى أ ن أ ع ل م ك كيف تقدر كل شيء بميزانه الصحيح ولكن يبدو أ ن الحكيم يحتاج من حين إ ل ى حين كغيره من الناس أ ن يرياه ا ل إ ن س ا ن النعم التي يملكها ويعرضها عليه في ضوئها الصحيح أ ن ت يا ص د ي ق النبيل لن يغريك الطموح بالسعي وراء أ و ه ا م ا ل ح ز و ة والشرف إ ن الخدمات التي تعرف كيف تربض بها بينك وبين ا ل أ م ي ر وبين ا ل أ ص د ق ا ء هي خدمات و ا ق ع ي ة و ح ي ة ولذلك ينبغي أ ن تكون م ك ا ف أ ت ك عليها م ك ا ف أ ة من الواقع و ا ل ح ي ا ة نفسها إ ن اكليل الغار الذي يليق بك هو ث ق ة ا ل أ م ي ر وهي العبء الجميل الذي يستقر على كتفيك كحمل خفيف وسمعتك هي الدليل على ث ق ة الجميع فيك、مم. الا تقولين شيئا عن الحظوه عند النساء أ م تريدين أ ن تصوري لي أ ن من السهل الحرمان منها لتتصور ما تشاء ف أ ن ت لست محروما منها ومن السهل عليك أ ن تحتمل هذا الحرمان الذي لا يقوى عليه صديقنا الطيب قل لي إ ن أ ر ا د ت ا م ر أ ة أ ن ترعاك على طريقتها وان تهب نفسها لك فهل يمكنها ان تجد ف ر ص ة للنجاح <تصفيق> كل شيء لديك نظام وامان انك تهتم بنفسك كما تهتم بغيرك <تصفيق> وتملك دائما ما يود الانسان ان يعطيك اياه اما هو فيحرك فينا ط ب ي ع ة النساء فهناك الف شيء صغير ينقصه ويسعد كل امراه أ ن ت ق د م ه له إنه يحب أ ن يلبس الرداء من الكتان الجميل أ و يرتدي الثوب من الحرير ا ل م ش ه و ل وهو يحب أ ن يتزين بل إ ن ه لا يحتمل القماش الخشن الذي يدل على الخدم والرقيق ولا يرضى بشيء لا ي ك ت م ع فيه ا ل أ ن ا ق ة و ا ل ج و د ة والنبل والجمال ومع ذلك يعجزه أ ن يحصل على هذا و إ ن حصل عليه فشل في ا ل م ح ا ف ظ ة عليه ودائما ما نراه في ح ا ج ة إ ل ى المال والنظام يترك ق ط ع ة من ملابسه هنا و ق ط ع ة أ خ ر ى هناك وما من م ر ة عاد من سفر إ ل ا وقد ضيع ثلث حاجاته و أ ص ر ع الخادم بسرقته هكذا يا أ ن ط و ن ي و يظل ا ل إ ن س ا ن في قلق عليه طول العام وهذا القلق يجعله اعز و أ ح ب ما اسعده من شاب تحسب عيوبه فضائل ويتاح له في سن ا ل ر ج و ل ة ان يمثل دور الغلام ويجعل من ضعفه الرقيق ذ ر ي ع ة للمجد والافتخار يجب ان تعذرين يا صديقتي ا ل ج م ي ل ة اذا كنت اعبر عن نفسي بشيء من ا ل م ر ا ر ة انك لا تقولين كل شيء بل تسكتين عما ي ت ج ر أ عليه ولا تقولين انه اخبث بكثير مما يتصور الانسان انه يفتخر باشعال نارين ويربط ع ق د ة هنا ويحلها هناك ويكسب بمثل هذه ا ل أ ل ع ي ب أ م ث ا ل هذه القلوب ايمكن أي أ ن يصدق ا ل إ ن س ا ن هذا ح س ن إ ن هذا نفسه يكفي ل إ ث ب ا ت أ ن ا ل م ح ب ة وحدها هي التي تحيي القلوب و إ ذ ا بادنا الحب بالحب أ ل ا نكون قد ك ا ف أ ن ا القلب الجميل م ك ا ف أ ة ض ن ي ن ا وهو الذي نسي نفسه وعاش في حلم جميل واهبا حياته كلها ل أ ص د ق ا ئ ه دللنا وزدنا في تدليله اجعلن ا من أ ن ا ن ي ت ه حبا أ ه ن ا كل ا ل أ ص د ق ا ء الذين وهبوا نفوسهم ا ل و ف ي ة لكن قدمن ا للمغرور ا ل ط ا ع ة والولاء حطن ا روابط ا ل ث ق ة التي كانت ت ؤ ل ف بيننا في وئام جميل لسنا متحيزات بالقدر الذي تظن فكثيرا ما ننبه صديقنا و ن ن ه ى ونسعى ل ت ر ب ي ة وجدانه بحيث يستطيع أ ن يسعد نفسه ويقدم ا ل س ع ا د ة لسواه أ م ا العيوب التي ت أ خ ذ ه ا عليه فهي كذلك لا تخفى علينا ومع ذلك فكثيرا ما تمدحن ما يستوجب الملام أ ن ا أ ع ر ف ه منذ زمن طويل و إ ن من السهل التعرف عليه ل أ ن ه من الغرور بحيث لا يخفي نفسه أ ح ي ا ن ا يغوص في نفسه و ك أ ن العالم كله قد استقر في صدره أ و ك أ ن ه اكتفى بعالمه فتلاشى عنده كل شيء من حوله إ ن ه عندئذ يتغاضى ويزهد ويطرح كل شيء كي يعكف على نفسه وكما يتفجر اللغم ف ج أ ة من ش ر ا ر ة غير م ن ت ظ ر ة كذلك يتفجر فرحه أ و حزنه أ و غضبه أ و نزوته هنالك يبغي أ ن يضم كل شيء ويحوز كل شيء وهنالك يطالب بان يتحقق كل ما كان يحلم به و أ ن يتولد في ل ح ظ ة و ا ح د ة ما يحتاج إ ل ى سنوات ع د ي د ة ويحل في ط ر ف ة عين ما لا تحله الجهود في أ ع و ا م إ ن ه يطالب نفسه بالمستحيل لكي يبيح لنفسه أ ن يطالب به غيره ويريد أ ن يضم عقله من كل شيء طرفيه البعيدين قد لا يدرك ذلك واحد من المليون وما هو في ا ل ح ق ي ق ة ذلك الواحد وهكذا يعود إ ل ى الانطواء على نفسه بغير أ ن ينصلح من أ م ر ه شيء إنه غيره لا يؤذي غيره. بل يؤذي نفسه ومع ذلك فهو يجرح إ ح س ا س ا ل آ خ ر ي ن هل تنكرين أ ن ه حين يستولي عليه الانفعال ي ت ج ر أ على إ ه ا ن ة ا ل أ م ي ر و ا ل أ م ي ر ة نفسها ويتطاول على أ ي إ ن س ا ن صحيح أ ن ه يفعل ذلك في ل ح ظ ة و ا ح د ة ولكن هذه ا ل ل ح ظ ة تذهب وتعود وهو عاجز عن التحكم في فمه عجزه عن التحكم في قلبه أ ظ ن أ ن ه إ ذ ا ابتعد عن هنا ف ت ر ة ق ص ي ر ة فربما ينفعه ذلك وينفع ا ل آ خ ر ي ن لست أ د ر ي فقد يفيد هذا وقد لا يفيد ومع ذلك فليس هذا هو أ و ا ن التفكير فيه لا أ ر ي د أ ن يقع ا ل خ ط أ على كتفي فقد يبدو أ ن ن ي أ ن ف ي ه و أ ن ا في ا ل ح ق ي ق ة لا أ ن ف ي ه إ ن ن ي لا أ م ا ن ع في بقائه في البلاط و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتصالح معي و إ ذ ا استطاع أ ن يستمع لنصيحتي فقد نستطيع أ ن نحتمل ا ل ح ي ا ة معا أ ن ت ترجو إ ذ ن أ ن تؤثر على الوجدان الذي اعتقدت منذ ل ح ظ ة ان لا أ م ل فيه نحن لا نقطع الرجاء فالامل دائما أ ف ض ل من ا ل ي أ س ومن ذا الذي يضمن ما قد يحدث إ ن ه يتمتع بتقدير ا ل أ م ي ر ولابد أ ن نحتفظ به بيننا و إ ذ ا لم تفلح جهودنا في تقويمه فليس هو الوحيد الذي نصبر عليه لم أ ك ن أ ت ص و ر أ ن ك تستطيع أ ن تتجرد من التحيز والانفعال لقد تحولت تحولا سريعا لعل م ز ي ة السن ا ل و ح ي د ة أ ن ه و إ ن لم يجنبنا ا ل خ ط أ فهو يجعلنا أ ق د ر على التحكم السريع في نفوسنا لقد بذلت جهدك في أ و ل ا ل أ م ر لكي توفقي بيني وبين صديقك و أ ن ا ا ل آ ن أ ط ل ب هذا بدوري منك افعلي ما تستطيعين حتى يعود إ ل ى ر ج د ه ويرجع كل شيء إ ل ى حاله القديم س أ ذ ه ب بنفسي إ ل ي ه إ ذ ا عرفت منك أ ن ه قد استعاد هدوءه و إ ذ ا ر أ ي ت أ ن زيارتي له لن تزيد ا ل ح ا ل ة سوءا ولكن ا ف ع ل ا ل آ ن ما تريدين أ ن تفعليه فسوف يعود أ ل ف و ن س مساء اليوم و س أ ك و ن في صحبته و ا ل آ ن الوداع لم نتفاهم يا صديقي العزيز في هذه ا ل م ر ة على ر أ ي ي فمصلحتي لا تسير اليوم يدا في يد مع مصلحتك س أ ح ا و ل أ ن أ س ت غ ل الساعات ا ل ب ا ق ي ة و أ ك س ب ت ا س إ ل ى جانبي الوقت قد أ ز ف الفصل الرابع هل هل صحوت من حلم وتخلى عنك الوهم الجميل أ م هبط عليك النوم في يوم رائع ا ل ب ه ج ة ولم يزل ي أ س ر روحك ويخيفها بقيوده الثقال نعم انت تحلم في ا ل ي ق ظ ة أ ي ن ذهبت الساعات التي كانت تلف حول جبهتك أ ك ا ل ي ل الزهور و أ ي ن ا ل أ ي ا م التي كانت روحك فيها تعبر ز ر ق ة السماء على جناح الشوق الطليق ومع ذلك فما زلت تعيش وتحس بوجودك تحس بوجودك ولا تدري إ ن كنت تعيش أ ه و خ ط أ ي أ م خ ط أ إ ن س ا ن غيري أ ن أ ح ي ا هنا ح ي ا ة المذنبين هل هل اقترفت جريمه حتى يحق علي العذاب أ ل ي س في خطاي كله فضل يحسب لي ر أ ي ت ه ف ا م ت ل أ قلبي ب ا ل أ م ل وغرتني ا ل إ ر ا د ة ا ل ط ي ب ة فظننت أ ن من يحمل وجه إ ن س ا ن لابد أ ن ينطوي على روح إ ن س ا ن إ ن د ف ع ت إ ل ي ه مفتوح الذراعين فوجدت مكان القلب القفل والمزلاج لقد كنت دبرت ا ل ط ر ي ق ة التي أ س ت ق ب ل بها ذلك الرجل الذي كنت أ ر ت ا ب فيه من زمن طويل لتكن تجربتك مع ذلك ما تكون فعليك أ ن تتمسك بهذا اليقين لقد ر أ ي ت ه ا لقد وقفت أ م ا م ي وتكلمت إ ل ي وسمعت كلامها نظرتها صوتها ومعنى كلامها الرقيق أ م ل ك ه ا إ ل ى ا ل أ ب د ولا يسلبها مني الزمان ولا ينتزعها القدر ولا الحظ الغدار و إ ذ ا كانت روحي قد سارعت بالتحليق في ا ل أ ع ا ل ي و إ ذ ا كنت قد رعيت في ق ل ب اللهيب الذي ي أ ك ل ن ي ا ل آ ن فلست نادما على هذا ولو دمر إ ل ى ا ل أ ب د حياتي وهبت لها نفسي و أ ط ع ت ا ل إ ش ا ر ة التي دعتني إ ل ى الهلاك و أ ن ا فرحان ليكن فقد أ ث ب ت ت أ ن ي جدير جدير ب ا ل ث ق ة ا ل غ ا ل ي ة التي تعزيني حتى في هذه ا ل س ا ع ة التي تنفتح لي فيها ا ل ب و ا ب ة السوداء التي تتوالى منها ا ل أ ح ز ا ن أ ج ل لقد تم كل شيء وها هي شمس رضاه ت أ ف ل ف ج أ ة وتغيب و ا ل أ م ي ر يحرمني من نظرته الحنون ويتركني تائها على طريق ضيق كئيب ها هي الطيور ا ل ب ش ع ة تحوم حولي والموكب الملعون الذي يتبع الليل العجوز يدور حول ر أ س ي إ ل ى أ ي ن إ ل ى أ ي ن أ ح ر ك خطاي ل أ ف ر من هذه ا ل أ س ر ا ب ا ل ك ر ي ه ة التي تحاصرني و أ ن ج و من ا ل ه ا و ي ة التي تفتح فوهتها لي ماذا جرح أ ي غضب يا عزيزي و أ ي تهور دفعك إ ل ى هذا كيف حدث ما حدث إ ن ن ا جميعا في ذهول أ ي ن دماثتك وطبعك الرقيق ونظرتك ا ل ن ا ف ذ ة وعقلك السديد الذي يجعلك تؤدي لكل إ ن س ا ن حقه وصبرك وجلدك الذي علمك أ ن تحتمل ما يحتمله النبيل وما ينظر أ ن يتعلمه المغرور والتحكم الذكي في الشفتين واللسان يا صديقي العزيز إ ن ي أ ك ا د أ ن ك ر ك و إ ذ ا كان هذا قد تبدد ا ل آ ن و إ ذ ا كنت ترين الصديق الذي حسبته غنيا يقف أ م ا م ك ا ل آ ن كما يقف الشحاب معك الحق فلم أ ع د كما كنت ومع هذا فما زلت كما كنت تعرفين ا ل أ م ر يبدو لغزا ومع ذلك فلا لغز فيه القمر الوديع الذي ي س ع د ك بالليل و ي ص ح ر نوره عينيك أ و ج د ا ن ك سحرا لا يقاوم يلوح بالنهار س ح ا ب ة ش ا ح ب ة ض ئ ي ل ة تطوف بالسماء لمعان النهار قد أ خ ف ى ض ي ا ئ ه إ ن ك م ترونني وتعرفونني أ م ا أ ن ا فما عدت أ ع ر ف نفسي لست أ ف ه م يا صديقي ما تقوله لي على النحو الذي تقوله اوضح لي ما تريد هل ك د ر ك ا ه ا ن ة الرجل الفظ الى الحد الذي اصبحت معه تسيء فهم نفسك وتسيء فهمنا ضع ثقتك فيه لست انا المهان مادمت ترين انني عوقبت عقاب المهين كان في ا س ت ط ا ع ة السيف ان يحل الكثير من عقد الكلام في خ ف ة و س ه و ل ة غير انني الان سجين هل تعلمين لا تفزعي يا ص د ي ق ة ا ل ر ق ي ق ة هل تعلمين أ ن صديقك ا ل آ ن في ز ن ز ا ن ة إ ن ا ل أ م ي ر يؤدبني كما يؤدب التلميذ أ ن ا لا أ ح ا س ب ه ولا أ س ت ط ي ع يبدو عليك ا ل ت أ ث ر أ ك ث ر مما ينبغي هل تحسبينني ضعيفا وطفلا إ ل ى حد أ ن تفسد هذه ا ل ح ا د ث ة عقلي إ ن ما حدث لا يؤذيني في الصميم ولكن يؤذيني ما يعنيه ب ا ل ن س ب ة لي دعي حسادي و أ ع د ا ئ ي يفعلوا ما يشاؤون فالميدان خال ومتسع لهم إ ن ك ترتاب بغير حق في الكثيرين وقد استطعت أ ن أ ق ت ن ع بنفسي بهذا و أ ن ط و ن ي و نفسه لا يعاديك كما تتوهم إ ن النزاع الذي حدث اليوم إ ن ن ي أ ض ع ه جانبا و أ ك ت ف ي بالنظر إ ل ى أ ن ط و ن ي و كما كان قديما وكما هو ا ل آ ن كان تضايقني منه دائما حكمته ا ل ج ا م د ة وحبه لتمثيل دور المعلم على الدوام بدلا من أ ن يبحث إ ن كان عقل المستمع إ ل ي ه قد اهتدى بنفسه إ ل ى الطريق الصحيح تجدينه يعلمك ويعظك ب أ ش ي ا ء تحسين بها أ ف ض ل منه و أ ع م ق ولا يستمع إ ل ى ك ل م ة و ا ح د ة تقولينها بل يسيء فهمك على الدوام هكذا يساء فهمك يساء فهمك من مغرور يعتقد أ ن ه يستطيع أ ن يتجاهلك بابتسامته أ ن ا لم أ ب ل غ من العمر ولا من ا ل ح ك م ة ما يجعلني أ ك ت ف ي بالصبر و أ ر د عليه بالابتسام لم يكن من الممكن أ ن نستمر على هذه الحال وكان لابد أ ن نتصادم في وقت قريب أ و بعيد ولو ت أ خ ر ا ل أ م ر لازداد سوءا لست أ ع ت ر ف إ ل ا بسيد واحد هو السيد الذي يطعمني إ ن ن ي أ خ ض ع له عن طيب خاطر ولست أ ر ي د سيدا سواه اريد أ ن أ ك و ن حرا في تفكيري و إ ب د ا ع ي فالعالم يضع ل أ ف ع ا ل ن ا ما يكفي من القيود إ ن ه كثيرا ما يتكلم عنك بالتقدير والاحترام <تصفيق> تريدين أ ن تقولي ب ا ل ح ي ط ة والاحتراس في ب ر ا ع ة وذكاء وهذا هو الذي يغيظني ذلك ل أ ن ه يعرف كيف ت ل ا ع ب ب ا ل أ ل ف ا ظ ويتحكم فيها بحيث يصبح الثناء على لسانه هجاء وبحيث لا يجرحك شيء كما تجرحك ك ل م ة ثناء تخرج من فمه وددت يا صديقي لو سمعت ما يقوله عنك وعن ا ل م و ه ب ة التي آ ث ر ت ك بها ا ل ط ب ي ع ة ا ل خ ي ر ة إ ن ه يحس ب ا ل ت أ ك ي د من أ ن ت وماذا تملك وهو يقدره كذلك حق التقدير آ ه صدقيني إ ن الوجدان الذي لا يحب إ ل ا ذاته لا يمكنه أ ن يتخلص من عذاب الحسد الخانق مثل هذا الرجل قد يستطيع أ ن يغفر لغيره ا ل ث ر و ة و ا ل م ك ا ن ة والجاه ل أ ن ه يقول لنفسه أ ن ت تملك هذا كله وتستطيع أ ن تملكه إ ن شئت و إ ن أ ص ر ر ت وكان الحظ في جانبك أ م ا هذا الذي تمنحه ا ل ط ب ي ع ة وحدها هذا الذي لا يستطيع الجهد ولا التعب أ ب د ا أ ن يدركه ولا الذهب أ و السيف أ و الذكاء أ ن يغتصب ه فذلك ما لا يمكنه أ ن يغتفره أ ت ق و ل ي ن إ ن ه لا يحسدني على هذه ا ل م و ه ب ة هو الذي يظن أ ن ه إ ذ ا أ ج ه د عقله البليد استطاع أ ن ينتزع ا ل ح ظ و ة من ربات الفنون و إ ذ ا جمع أ ف ك ا ر ا من بعض الشعراء ظن أ ن ه قد أ ص ب ح شاعرا لا إ ن ه قد يسلم لي برضاء ا ل أ م ي ر الذي يود لو يستطيع أ ن يقصره على نفسه ولكنه لن يسلم لي ب ا ل م و ه ب ة التي أ ن ع م ت بها ربات السماء على الشاب اليتيم المسكين ليتك ترى ا ل أ م و ر بوضوح كما أ ر ا ه إ ن ك تخطا الظن به فليس في ا ل ح ق ي ق ة كما ت ر ا ه إ ن كنت أ خ ط ا الظن به فما أ ح ب هذا ا ل خ ط أ إ ل ى نفسي إ ن ن ي أ ع ت ب ر ه أ ل د أ ع د ا ئ ي ولن يعزيني الان ان اخفف من نقمتي عليه من الحمق ان يكون الانسان منصفا في كل شيء ان معناه ان يدمر نفسه بنفسه هل ينصف الناس في معاملتهم لنا لا لا ان الانسان بكيانه المحدود في ح ا ج ة الى الاحساس المزدوج بالحب والكره الا يحتاج الى الليل حاجته الى النهار والى النوم كما يحتاج الى ا ل ي ق ظ ة لا لا بد من اليوم أ ن أ ج ع ل هذا الرجل موضوعا لكرهي العميق ولا شيء أ س ت ط ي ع أ ن ينتزع مني ل ذ ة ا ل إ ح س ا س بكرهه و إ س ا ء ة الظن به على مر ا ل أ ي ا م إ ن كنت تريد ا ل إ ص ر ا ر على هذا ا ل ر أ ي فلست أ د ر ي يا صديقي الغالي ما الذي يدعوك إ ل ى البقاء في البلاط إ ن ك تعلم منزلته فيه وأعلم يا صديقة الجميلة منذ عهد طويل أنني أصبحت عهد الجميلة منذ يا صديقة جميلة هنا شيئا يمكن الاستغناء عنه لست كذلك ولا يمكن أ ب د ا أ ن تكون إ ن ك تعلم كم يحب ا ل أ م ي ر وكم تحب ا ل أ م ي ر ة أ ن تعيش معهما و إ ذ ا جاءت شقيقتهما التي تعيش في أ و ر ب ي ن و فهي تجيء من أ ج ل شقيقتها كما تجيء من أ ك ل ك إ ن ه م جميعا يضمرون لك الخير ويثقون فيك ث ق ة بغير حدود اه يا ل و ن و ر ة أ ي ه ث ق ة هذه هل تحدث معي م ر ة ب ك ل م ة و ا ح د ة في شؤون ا ل د و ل ة ب ك ل م ة و ا ح د ة ج ا د كانت كلما عرضت م س أ ل ة في وجودي راح يستشير فيها ش ق ي ق ة و ض ق ي ة الحاضرين ولا ي س أ ل ن ي ر أ ي ي أ ب د ا إ ن ه لا يفتا يقول أ ن ط و ن ي و قادم لابد أ ن تبلغوا انطونيو ا س أ ل و ا انطونيو انت تتهم حيث ينبغي عليك أ ن تشكر إ ن ه إ ن كان يحب أ ن يترك لك حريتك ا ل م ط ل ق ة فذلك ل أ ن ه يكرمك بقدر ما يستطيع بل يتركني على ر ا ح ت ه لاعتقاده ب أ ن ن ي لا أ ف ي د في شيء لا يمكن أ ن تكون عديم ا ل ف ا ئ د ل أ ن راحتك هي مصدر قوتك ها أ ن ت منذ وقت طويل و ت ر ع الهم والضيق في قلبك كما يفعل الطفل المدلل الحبيب لقد طالما فكرت في ا ل أ م ر وعدت للتفكير فيه على هذه ا ل أ ر ض ا ل ج م ي ل ة التي يبدو ك أ ن الحظ اختارها لك لا يمكن أ ن تنمو مواهبك أ و تزدهر آه يا تاسو هل أ ش ي ر عليك هل أ ج ر ؤ ان أ ق و ل لك ما في نفسي إ ن عليك أ ن تبتعد لا تترفق يا طبيبي العزيز بالمريض ناوله الدواء حتى ولو كان مرا ا س أ ل ي نفسك يا ص د ي ق ة ا ل ح ك ي م ة ا ل ط ي ب ة إ ن كان يمكن أ ن يشفى اني أ ر ى كل شيء بنفسي و أ س ف ا لقد فات ا ل أ و ا ن أ س ت ط ي ع أ ن أ غ ف ر له أ م ا هو فلن يغفر لي وهم محتاجون إ ل ي ه اما أ ن ا فلا يحتاج إ ل ي أ ح د وهو ذكي و أ ن ا لست على شيء من الذكاء وهو يؤذيني و أ ن ا لا أ ح ب ولا أ ق و ى على رد أ ذ ا ه أ ص د ق ا ئ ي يتغاضون عما يجري وبعيون أ خ ر ى يرونه إ ن ه م لا يبدون أ ي ه م ق ا و م ة حين كان ينبغي عليهم أ ن يكافحوه ا اتعتقدين أ ن علي أ ن أ ذ ه ب أ ن ا نفسي أ ع ت ق د هذا الوداع إ ذ ن وسوف أ ص ب ر على هذا الامتحان لقد تخليتم عني ف ا ل أ ج د ا ل ق و ة و ا ل ش ج ا ع ة التي تعينني على أ ن أ ت خ ل ى بدوري عنكم إ ن ا ل إ ن س ا ن يميز على البعد في نقاء ما يضل عقولنا على القرب ربما استطعت حينئذ أ ن تعرف الحب الذي كان يحيط بك من كل جانب وربما استطعت أ ن تقدر ق ي م ة الوفاء الذي يصدر عن قلوب ا ل أ ص د ق ا ء الخلصاء وكيف أ ن العالم الواسع لا يغني عن أ و ل ئ ك الذين وجدوا الطريق إ ل ى قلبك هذا ما سوف نراه ف أ ن ا أ ع ر ف العالم منذ الشباب و أ ع ر ف كيف يسهل علينا أ ن يتركنا وحيدين عاجزين ويواصل طريقه في غير اكتراث كما تفعل الشمس والقمر و ب ق ي ة ا ل آ ل ه ة إ ذ ا أ ن ص ت إ ل ي يا صديقي فلن تكرر ا ل ت ج ر ب ة ا ل ح ز ي ن ة أ ب د ا إ ن كان لي أ ن أ ش ي ر عليك فاذهب أ و ل ا إ ل ى فلورنسا حيث تتلقاك ص د ي ق ة أ ح ر لقاء لا تقلق ف أ ن ا نفسي هذه ا ل ص د ي ق ة س أ ر ح ل في خلال أ ي ا م ل أ ل ق ى زوجي هناك وليس شيء أ ح ب إ ل ي ه او إ ل ي من أ ن نراك بيننا لن أ ق و ل لك شيئا ف أ ن ت تعرف بنفسك من هو ا ل أ م ي ر الذي ستعيش بقربه ومن هم الرجال والنساء الذين ترعاهم هذه ا ل م د ي ن ة ا ل ج م ي ل ة بين ضلوعها أ ل ا تقول شيئا فكر في ا ل أ م ر وصمم على راي أ ي يجذبني م ت ع ر ض ن ن ه أكتمها علي مع كل الاتفاق مع الرغبة التي ويتفق في ف ساذهب ي غير أنه شيء جديد علي أرجوك أن تتركي لي أرجوك فرصة أنه أن ل على ت أستقر ف وسوف ك ي رأي قريب ر س أ عن وفي نفسي أ ج م ل ا ل آ م ا ل من أ ج ل ك ومن أ ج ل ن ا ومن أ ج ل هذا البيت فكر في ا ل أ م ر و إ ذ ا أ ح س ن ت التفكير فسوف يتعذر عليك أ ن تجد خيرا منه شيء واحد يا صديقتي ا ل ع ز ي ز ة خبريني ما هو إ ح س ا س ا ل أ م ي ر ة نحوي هل غضبت علي ماذا قالت هل اشتدت في لومي كوني ص ر ي ح ة معي كان من السهل عليها أ ن تلتمس العذر لك ل أ ن ه ا تعرفك هل فقدت تقديرها لي تكلمي بغير تملك رضا النساء لا يفقده ا ل إ ن س ا ن بهذه ا ل س ه و ل ة و إ ذ ا رحلت فهل تتركني أ م ض ي وهي ر ا ض ي ة لا شك في هذا إ ذ ا عرفت أ ن الرحيل في صالحك أ ل ن أ ف ق د عطف ا ل أ م ي ر تستطيع أ ن تطمئن إ ل ى كرمه وهل نترك ا ل أ م ي ر ة في هذه ا ل و ح د ة أ ن ت سترحلين و أ ن ا على ق ل ة ش أ ن ي أ ع ر ف مع ذلك أ ن لي م ك ا ن ة في عينيها إ ن ن ا نظل ننعم ب ص ح ب ة الصديق ما دمنا نعلم أ ن ه على البعد سعيد سيسير كل شيء على ما يرام ف أ ن ا أ ر ا ك سعيد ولن ترحل ص ا خ ط ا عن هذا المكان ا ل أ م ي ر هو الذي أ م ر بهذا و أ ن ط و ن ي و سيسعى إ ل ي ك وهو يلوم نفسه على ا ل م ر ا ر ة التي جرح بها إ ح س ا س ك ه ت و س ل إ ل ي ك أ ن تستقبله بغير جفاء إ ن ن ي أ س ت ط ي ع أ ن أ و ا ج ه ه في كل ا ل أ ح و ا ل ولتوفقني السماء يا صديقي العزيز أ ن أ ف ت ح عينيك قبل أ ن ترحل ل أ ر ي ك أ ن ه ليس في الوطن كله إ ن س ا ن يضطهدك أ و يكرهك أ و يتامر عليك إ ن ك تخطا حقا وكما تؤلف الشعر لتسعد ا ل آ خ ر ي ن أ ر ا ك ا ل آ ن ويا ل ل أ س ف تؤلف نسيجا غريبا من ا ل أ و ه ا م لتؤذي به نفسك أ ر ي د أ ن أ ف ع ل كل ما أ س ت ط ي ع لكي أ م ز ق هذا النسيج حتى تسير حرا على طريق ا ل ح ي ا ة الجميل وداعا وانتظر منك ردا سعيدا إ ذ ن فهذا هو ا ل آ ن واجبي أ ن أ ع ر ف أ ن ه لا أ ح د يكرهني ولا أ ح د يضطهدني و أ ن المكر كله والدسائس ا ل خ ف ي ة كلها إ ن م ا هي من نسيج خيالي أ ن أ ع ت ر ف ب أ ن ن ي أ خ ط أ ت و أ ن ن ي أ ظ ل م كثيرين لا يستحقون مني هذا الظلم وهذا في الوقت الذي يتجلى فيه حقي المطلق وخيانتهم ا ل د ن ي ئ ة و ا ض ح ة أ م ا م وجه الشمس علي أ ن أ ش ع ر عميق الشعور ب أ ن ا ل أ م ي ر يفتح لي صدره ويهبني رضاه ويغدق علي بدون حساب عطاياه في حين أ ن أ ع د ا ئ ي يستغلون ضعفه فيعكرون نظرته إ ل ي ويقيدون بالطبع يديه ولا يستطيع أ ن يرى أ ن ه مخدوع و أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ث ب ت أ ن ه م خادعون وعلي أ ن أ ل ز م الصمت لا بل بل انسحب من الميدان لكي يخدع في هدوء ويضللوه على هواهم من الذي يقدم لي ا ل ن ص ي ح ة من الذي يلح علي في رفق و إ ص ر ا ر وذكاء إ ن ه ا ل ن و ر ا نفسها ل ن و ر ا سان فيتالي ا ل ص د ي ق ة ا ل ر ق ي ق ة انني اعرفك الان ما الذي جعلني اصدق شفتيها لم تكن ا م ي ن ة حين جاءت تؤكد لي اخلاصها ورقتها بكلماتها ا ل م ع س و ل ة لا لقد كانت وستظل خ ب ي ث ة القلب تتسلل ب خ ط ا خ ا ف ت ة ب ا ر ع ة لتتقرب مني كم من م ر ة خدعت نفسي بنفسي فيها وما خ د ع ن ي في ا ل ح ق ي ق ة إ ل ا الغرور كنت أ ع ر ف ه ا ولكنني كنت أ د ا ه ن نفسي و أ ق و ل لها هكذا تعامل غيرك ولكنها معك ص ر ي ح ة و ف ي ة ا ل آ ن أ ر ا ه ا بوضوح و أ ر ا ه ا بعد فوات ا ل أ و ا ن حين كنت أ ت م ت ع ب ا ل ح ظ و ة عند ا ل أ م ي ر كانت تتقرب مني وتبدي رقتها لي أ ن ا المحظوظ وما ك ن ت أ ه و ي حتى أ د ا ر ا ل ظهرها عندما تنكر الحظ بدوره لي وها هي تقبل ا ل آ ن أ د ا ة في يد عدوي تتسلل نحوي وتصفر أ ن غ ا م ه ا ا ل س ا ح ر ة ك ا ل ح ي ة ا ل ص غ ي ر ة كم كانت تبدو ر ا ئ ع ة اروع من كل وقت مضى وما اعذب كل ك ل م ة كانت تخرج من شفتيها ومع ذلك فلم يستطع النفاق طويلا أ ن يخفي عني ن نيتها الخبيثه على جبهتها كنت أ ق ر أ بوضوح عكس ما كانت تقوله ش ف ت ه ا فسرعان ما أ ح س بمن يبحث عن الطريق إ ل ى قلبي دون أ ن يكون صادقا من قلبه علي أ ن أ ب ت ع د أ ن أ ذ ه ب إ ل ى فلورنسا ب أ س ر ع ما أ س ت ط ي ع ولكن لماذا أ ذ ه ب إ ل ى فلورنسا انني أ ر ى ا ل أ م ر بوضوح هناك يحكم بيت ا ل م ي د ي ش الجديد صحيح أ ن ه م لا يجهرون بالعداء ل ف ر ا ر ة ولكن الحسد الصامت يفرق بين القلوب ا ل ن ب ي ل ة بيده ا ل ب ا ر د ة و إ ذ ا حدث أ ن تلقيت من أ و ل ئ ك النبلاء ما يدل على رضاهم السامي ع ل ي وذلك ما أ ت و ق ع ه عن يقين فما أ س ر ع ما سيحاول رجل البلاط أ ن يثير الشك في ولائي وعرفاني وسهل أ ن يتم له ذلك نعم أ ر ي د أ ن أ ذ ه ب ولكن لا كما تريدون أ ر ي د أ ن أ م ض ي بعيدا و أ ب ع د مما تتصورون وماذا أ ف ع ل هنا من الذي يحرص علي لقد فهمت كل ك ل م ة تصيدتها من شفتي لنورا رحت أ ح د ث بمعناها مقطعا بعد مقطع و أ ع ر ف ا ل آ ن تماما ما تفكر ا ل أ م ي ر ة فيه أ ج ل أ ج ل كل هذا حق فلا ت ي أ س ستتركني أ ر ح ل وهي ر ا ض ي ة إ ذ ا عرفت أ ن ذلك في صالحي لو أ ن ه ا أ ح س ت ب ع ا ط ف ة في قلبها ستدمر سعادتي وتدمرني الموت أ ح ب إ ل ي من هذه اليد التي تتخلى عني في برود وجمود س أ ر ح ل فحاذر ا ل آ ن أ ن تنخدع بالصداقه و ا ل ط ي ب ة ولن يقوى أ ح د على خداعك ما دمت لا تخدع نفسك هان يا تاسو قد جئت ل أ ت ك ل م معك إ ن أ ر د ت واستطعت أ ن تستمع الي في هدوء إ ن الفعل كما تعلم محرم علي فخليق بي أ ن أ ن ت ظ ر ا ل آ ن إ ن ن ي أ ل ق ا ك هادئا كما كنت أ ت م ن ى و أ ح ب أ ن أ ت ح د ث إ ل ي ك بقلب مفتوح و أ ب د أ ف أ ن ز ع عنك باسم ا ل أ م ي ر القيد الواهي الذي بدا أ ن ه يقيدك التعسف هو الذي قيدني وهو الذي يفك ا ل آ ن قيدي إ ن ن ي أ ق ب ل ما تعرضه علي ولن أ ط ا ل ب بالتقاضي إ ذ ا دعني أ ت ك ل م ا ل آ ن عن نفسي ربما جرحت كلماتي ك جرحا كان أ ع م ق و أ ب ع د من أ ن أ ح س به كنت في ذلك الحين معذب القلب ب ا ل أ ح ز ا ن على أ ن ك ل م ة و ا ح د ة م ه ي ن ة لم تفلت من شفتي بلا تدبر ولن تجد فيها كرجل ا ل نبيل ما ت ت أ ث ر له ولن تبخل ك إ ن س ا ن عليها بالغفران لن أ ب ح ث ا ل آ ن إ ن كانت ا ل إ ه ا ن ة أ و كان السب أ ش د إ ذ ا ء فتلك تنفذ إ ل ى النخاع وهذا يخدش الجلد إ ن سهم السب يعود فيصيب من ظن أ ن ه أ ص ا ب غيره بالجراح والسيف الذي لا يجد اليد التي تحسن تسديده من السهل أ ن يرضي ر أ ي ا ل آ خ ر ي ن أ م ا القلب المهان فمن العسير أ ن يجد الشفاء أ ل ا أ ن ارى أ من واجبي أ ن أ ل ح عليك و أ ق و ل لا ت ر ك ع إ ل ى الوراء وحقق رغبتي التي يريدها منك كذلك ا ل أ م ي ر أ ن ا أ ع ر ف واجبي وسوف أ ط ي ع ولقد صفحت بقدر ما أ س ت ط ي ع إ ن الشعراء يحكون لنا عن رمح يستطيع بملمسه الرقيق أ ن يشفي الجرح الذي أ ص ا ب ه إ ن لسان ا ل إ ن س ا ن يملك هذه ا ل ق د ر ة ولن أ ج ع ل الحقد يغلق دونها فؤادي أ ش ك ر ك و أ ر ج و ك أ ن تضع رغبتي في خدمتك على الفور موضع الاختبار قل لي هل أ س ت ط ي ع أ ن أ ؤ د ي لك خ د م ة إ ن ن ي أ ر ح ب بهذا كل الترحيب إ ن ك تقدم لي ما كنت أ ت م ن ى لقد أ ع د ت إ ل ي حريتي و أ ر ج و ك أ ن تعطيني ا ل ق د ر ة على استخدامها ماذا تقصد أ و ض ح ما تقول أ ن ت تعلم أ ن ن ي انتهيت من قصيدتي ولكنها لا تزال ب ع ي د ة عن الكمال لقد سلمتها اليوم ل ل أ م ي ر وكنت أ ر ج و أ ن أ ش ف ع ه ا بالتماس إ ن عددا كبيرا من أ ص د ق ا ئ ي مجتمعون اليوم في روما وقد كتبوا إ ل ي كل على حده ب ر أ ي ه م في بعض الفقرات استطعت أ ن أ ف ي د بكثير من هذه ا ل آ ر ا ء ولكن لا يزال الكثير فيما يبدو لي ب ح ا ج ة إ ل ى التفكير ولست أ ح ب أ ن أ غ ي ر في مواضع ك ث ي ر ة قبل أ ن أ ل ق ى منهم مزيدا من ا ل إ ق ن ا ع ولابد من وجودي ل أ ح ل عقده بالحديث فكرت اليوم أ ن أ ط ل ب هذا من ا ل أ م ي ر غير أ ن ن ي لم أ ج د ا ل ف ر ص ة س ا ن ح ة وليس من ح ق ا ل آ ن أ ن أ ت ج ر أ بالسؤال لهذا أ ر ج و أ ن أ ح ص ل على هذه ا ل إ ج ا ز ة عن طريقك لست أ ر ى من العقل أ ن تبتعد ا ل آ ن بعد أ ن أ ن ج ز ت عملك الذي يرضي عنك ا ل أ م ي ر ة و ا ل أ م ي ر إ ن يوم الرضا كيوم الحصاد إ ذ ا نضجت الثمار كان على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعمل ولو ابتعدت ا ل آ ن فلن تكسب شيئا بل ربما خسرت ما كنت قد كسبت إ ن الحاضر إ ل ه ة ق و ي ة و ق ا د ر ة فتعلم أ ن تعرف ت أ ث ي ر ه ا وابقى هنا لست أ خ ا ف شيئا فالفونس نبيل وقد كان دائما كريما معي وما أ ر ج و ه منه احب أ ن أ ن ا ل ه من قلبه فحسب ولست أ ح ب أ ن أ ت س و ل ر ض ا لا أ ر ي د أ ن اخذ منه شيئا قد يندم ل أ ن ه أ ع ط ا ن ي إ ي ا ه لا تطلب منه إ ذ ن أ ن يسمح لك بالرحيل إ ن ه لن يفعل ذلك إ ل ا كارها و أ خ ش ى أن ل ا يفعله على ا ل إ ط ل ا ق سيرضى إ ذ ا عرف ا ل إ ن س ا ن كيف يرجوه ولن يستطيع هذا إ ذ ا شئت سواك ولكن قل لي ما هي الحجج التي أ ق د م ه ا إ ل ي ه دع كل مقطع من قصيدتي يعبر لك عنها إ ن ما أ ر د ت ه جدير بالحمد والثناء و إ ن ظل الهدف أ ب ع د من أ ن تدركه قواي إ ن ن ي لم أ ب خ ل عليها بالجهد والعناء كم من نهار جميل مشمس وكم من ل ي ل ة عميقه ه ا د ئ ة وهبتها لهذه ا ل أ غ ن ي ة ا ل ت ق ي ة كنت أ ر ج و على تواضع حالي أ ن أ ق ت ر ب من أ و ل ئ ك المعلمين الكبار القدماء وتجاسرت ان أ و ق ذ المعاصرين ا ل أ ح ي ا ء أ و ق ذ ه م من نومهم الطويل لينهضوا ب أ ع م ا ل ا ل ب ط و ل ة ويشاركوا مع الجيش المسيحي العظيم في أ م ج ا د الحرب ا ل م ق د س ة و أ خ ط ا ر ه ا ف إ ن استطاع نشيدي أ ن يوقذ أ ف ض ل الرجال فلا بد كذلك أ ن يكون جديرا بهم إ ن ن ي أ د ي ن ل أ ن ف و ن س بما فعلت و أ ح ب الان ان أ ش ك ر ه على إ د م ا ن ه ولكن ا ل أ م ي ر هنا ومعه كثيرون يستطيعون أ ن يهدوك كما يفعل أ ه ل روما أ ت م م قصيدك هنا فهنا المكان الذي يلائمه ف إ ن أ ر د ت ا ل ت أ ث ي ر على الناس ف أ س ر ع بعدها إ ل ى روما كان أ ل ف و ن س أ و ل من بعث في الحماس للقصيد و إ ذ ا لم أ ج د حكما سواه فسوف أ س ت م ع يقينا إ ل ى نصيحته أ م ا ر أ ي ك و ر أ ي الحكماء الذين جمعهم البلاط ف ت أ ك د من أ ن ن ي س أ ع ر ف قدره وقيمته عليكم أ ن تقرروا إ ن كان أ ص د ق ا ئ ي لم ينجحوا في إ ق ن ا ع ي بالسفر إ ل ى روما ولكن لا بد لي أ ن أ ر ا ه م إ ن ج و ن ز ا ج ا قد أ ل ف ا ل م ح ك م ة التي ينبغي علي أ ن أ ق د م نفسي إ ل ي ه ا ولست أ ط ي ق الانتظار فلامينيو دي نوبيلي انجيليو دي بارغا ا ن ت و ن ي س ب ي ر و ن سبيروني لا شك أ ن ك تعرفهم جميعا يا لها من أ س م ا ء ر ا ئ ع ة تبعث ا ل ث ق ة كما تشيع الخوف في روحي التي ستخضع ل ر أ ي ه م ع ن ت بخاطر أ ن ت لا تفكر إ ل ا في نفسك وتنسى ا ل أ م ي ر اؤكد لك أ ن ه لن يوافق على رحيلك و إ ذ ا فعل فسيكون ذلك بغير رضاه فهل تطلب منه ما لا يجب أ ن يعطيه وهل أ م د يدي للتوسط في شيء لا أ س ت ط ي ع أ ن ا نفسي أ ن أ ح ب ذ ا أ ت ر ف ض أ ن تقدم لي ا ل خ د م ة ا ل أ و ل ى التي أ ر ي د أ ن أ خ ت ب ر بها ا ل ص د ا ق ة التي تعرضها علي إ ن ا ل ص د ا ق ة ا ل ح ق ة هي التي تعرف كيف ترفض في الوقت المناسب وكم يجلب الحب من أ ض ر ا ر كلما استجاب ل ن ز و ة الصديق بدلا من مصلحته يبدو لي أ ن ك في هذه ا ل ل ح ظ ة تعد ما تتلهف عليه خيرا وتريد أ ن تحقق في ط ر ف ة عين ما تشتاق إ ل ي ه نفسك إ ن من يخطئ ويضل الطريق يضع العنف والجموح مكان ا ل ح ق ي ق ة و ا ل ق و ة اللتين يفتقر إ ل ي ه م ا إ ن من واجبي بقدر ما أ س ت ط ي ع أ ن أ خ ف ف بالاعتدال من الغلواء التي تؤذيك وتجني عليك طغيان ا ل ص د ا ق ة هذا أ ع ر ف ه من وقت طويل وهو عندي أ ش د أ ل و ا ن الطغيان إ ن تفكيرك يختلف عن تفكيري وهذا ما يجعلك تعتقد ب أ ن ه هو التفكير الصحيح إ ن ن ي أ ع ت ر ف ب أ ن ك تريد الخير لي فلا تطلب مني أ ن أ س ي ر على طريقك كي أ ف ت ش عنه وهل تطلب مني أ ن أ س ع ى في برود إ ل ى أ ذ ا ك و أ ض ر ك عن اقتناع كامل م و ا ض ح أ ح ب أ ن أ خ ل ص ك من هذا الوهم فلن يصدني عن هدفي شيء مما تقول لقد أ ع د ت إ ل ي حريتي وهذا الباب الذي يؤدي إ ل ى ا ل أ م ي ر مفتوح أ م ا م ي أ ن ت أ و أ ن ا إ ن ن ي أ ت ر ك لك الخيار ا ل أ م ي ر ينوي السفر وليس هناك ل ح ظ ة نضيعها في الانتظار اختر على وجه ا ل س ر ع ة ف إ ذ ا لم تذهب أ ن ت ف س أ ذ ه ب أ ن ا إ ل ي ه وليكن ما يكون دعني أ ط ل ب إ ل ي ك أ ن تتريث قليلا وتنتظر على ا ل أ ق ل حتى يعود ا ل أ م ي ر لا تذهب اليوم إ ل ي ه بل س أ ذ ه ب إ ل ي ه ا ل س ا ع ة إ ن استطعت إ ن ن ا علي يلتهبان فوق هذا الرخام ولن تستريح روحي حتى يثور الغبار ورائي على طريق ا ل ح ر ي ة أ ت و س ل إ ل ي ك أ ن ت ترى كم يتعذر علي في هذه ا ل ل ح ظ ة أ ن أ ح س ن الحديث مع مولاي أ ن ت ترى وكيف لي أ ن أ خ ف ي هذا أ ن ن ي لا أ س ت ط ي ع في هذه ا ل ل ح ظ ة أ ن أ ت ح ك م في نفسي ولن تستطيع ق و ة على ا ل أ ر ض أ ن تسيطر عليه ا ل أ غ ل ا ل وحدها هي التي تقيدني ا ل آ ن ليس أ ل ف و ن س ط ا غ ي ة فقد عاد إ ل ي حريتي وما أ ح ب إ ل ى نفسي أ ن أ ط ي ع أ و ا م ر ه لولا أ ن ن ي اليوم لا أ س ت ط ي ع دعوني أ ت م ت ع ب ح ر ي ة اليوم فحسب حتى أ ع و د إ ل ى نفسي وسوف لا أ ت أ خ ر عن أ د ا ء واجبي ت تثير ا ل ح ي ر ة في نفسي ماذا أ ف ع ل أ ر ى ا ل آ ن أ ن ا ل خ ط أ يعدي إ ن أ ر د ت مني أ ن أ ص د ق ك إ ن أ ر د ت حقا أ ن تعينني ف ف ع ل ما أ ط ل ب ه منك وما تستطيع عندئذ يوافق ا ل أ م ي ر على سفري دون أ ن أ ف ق د عونه أ و رضاه و س أ ح ف ظ لك هذا الجميل بالشكر والعرفان أ م ا إ ن كنت تطوي في صدرك حقدا قديما أ و كنت تريد أ ن تنفيني من هذا البلاط وتجني على سعادتي إ ل ى ا ل أ ب د وتلقيني إ ل ى العالم الشاسع بغير معين فابق على ر أ ي ك وقف في طريقي ما دمت اتاسو تريد أ ن أ و ذ ي ك فسوف أ خ ت ا ر الطريق الذي اخترته بنفسك وستكشف ا ل ن ه ا ي ة عن المخطئ منا والمصيب أ ن ت تصر على الرحيل فاسمع ر أ ي ي ا ل آ ن لن تدير ظهرك لهذا البيت حتى يحن قلبك للرجوع ويدفعك عنادك ي على طريق الهروب العذاب والاضطراب والاكتئاب تنتظرك في روما وستخطئ الهدف هنا وهناك على أ ن ن ي لا أ ق و ل لك هذا ل أ ن ص ح ك و إ ن م ا أ ت ن ب أ بما سيقع عن قريب و أ د ع و ك مقدما من هذه ا ل س ا ع ة أ ن تثق بي في أ س و أ ا ل أ ح و ا ل و س أ ذ ه ب ا ل آ ن إ ل ى ا ل أ م ي ر ل أ ت ك ل م معه كما تريد <تصفيق> نعم ا ذ ه ب ا ل آ ن و أ ن ت على يقين من أ ن ك أ ق ن ع ت ن ي بما تريد س أ ت ع ل م أ ن أ ض ع قناعا على وجهي ف أ ن ت المعلم الكبير و أ ن ا التلميذ الذي يفهم بغير عناء هكذا ت ض ط ر ن ا ا ل ح ي ا ة أ ن نتظاهر لا بل أ ن نكون ك أ و ل ئ ك الذين كان في مقدورنا أ ن نحتقرهم ب ق س ا ر ة وكبرياء ا ل آ ن تتضح لي كل أ ل ا ع ي ب البلاط أ ن ط و ن ي و يريد أ ن يطردني ولا يريد أ ن يظهر ك أ ن ه هو الذي يطردني إ ن ه يمثل دور المتسامح الكريم حتى يبين للناس أ ن ن ي مافون ومريض ويفرض وصايته علي حتى يجعلني طفلا بعد أ ن أ ع ج ز ه أ ن يجعل مني عبدا وهكذا ينشر الضباب حول ج ب ه ة ا ل أ م ي ر ويعكر ن ظ ر ة ا ل أ م ي ر ة إ ل ي لابد من التمسك بي هذا ما يفكر فيه فقد أ ه د ت ن ي ا ل ط ب ي ع ة م و ه ب ة ج م ي ل ة لكنها ويا ل ل أ س ف قد قرنت ا ل ه د ي ة ب أ ل و ا ن من الضعف التي أ س ا ء ت إ ل ي بالغرور الجامح و ا ل ح س ا س ي ة ا ل م ف ر ط ة والشعور المتجهم العنيد لا ح ي ل ة لنا فهكذا صور القدر هذا الرجل الفريد وعلينا ا ل آ ن أ ن نقبله على علاته ونصبر عليه ونحتمله وليس ببعيد أ ن ي أ ت ي اليوم الجميل الذي نستمتع فيه ب ا ل ب ه ج ة التي لم نكن ننتظرها منه وبعد هذا فلنترك له أ ن يعيش أ و فلندعه كما ولد يموت ه ذ ا هو الفونس وعزمه المكين الذي يرغم ا ل أ ع د ا ء ب ا ل ش ج ا ع ة ويحمي ا ل أ ص د ق ا ء بالوفاء أ س ت ط ي ع ا ل آ ن أ ن أ ت ع ر ف عليه وهو يعاملني هذه ا ل م ع ا م ل ة أ ج ل إ ن ن ي أ ع ر ف ا ل آ ن شقائي كله هذا هو ق د ر الذي يجعل كل إ ن س ا ن يتغير نحوي في نفس واحد و ل ح ظ ة و ا ح د ة بينما يظل مع غيري الصديق الوفي ا ل أ م ي ن أ ل م يكن ظهور هذا الرجل كافيا ليحطم مصيري كله في ل ح ظ ة و ا ح د ة أ ل ي س هو الذي هدم سعادتي من أ س ا س ه ا ولم يترك حجرا على حجر هل كان حتما أن أ ق ان س ي هذه هل التجربة؟ ا ك ح ت م اقاسيها أن أ اليوم نعم كان الجميع ي ت د ف ع و ن علي و ا ل آ ن يتخلى عني الجميع وكل من كان يحاول أ ن يشدني إ ل ي ه وكل من كان يريد أ ن ي س ت أ ث ر بي يصدني ا ل آ ن عنه ويتجنب طريقي وما السبب في هذا أ ت ر ج ح كفته في الميزان كل ما كنت أ ح ظ ى به من حب وتقدير نعم كل شيء يهرب ا ل آ ن مني حتى أ ن ت حتى أ ن ت يا أ م ي ر ة ا ل م ح ب و ب ة تتخلين ا ل آ ن عني إ ن ه لم ترسل الي في هذه ا ل س ا ع ة ا ل ك ا ل ح ة ب ع ل ا م ة و ا ح د ة تنبئ عن رضاها أ ك ن ت أ س ت ح ق هذا منها يا قلبي المسكين يا من فطرت على عبادتها كنت لا أ ك ا د أ س م ع صوتها حتى ينفذ إ ل ى قلبي شعور لا سبيل للتعبير عنه ولا أ ك ا د أ ل م ح ه ا حتى يظلم في عيني ضوء النهار الوضاح ت ص ح ر ن ي عيناها وشفتاها قدماي لا تعدان تحملان ي و أ ه ي ب بكل ما في من ق و ة الروح كي أ ت م ا س ك أ م ا م ه ا ولا أ س ق ط عند قدميها وما من شيء ينقذني من هذا الدوار تثبت يا قلب و أ ن ت يا عقلي المنير لا تدع الضباب يلفك ويغشاك نعم هي أ ي ض ا ساقولها بلساني ولا أ ك ا د أ ص د ق بل إ ن ن ي أ ص د ق و أ ر ي د لو أ خ د ع نفسي بالكتمان حتى هي حتى هي أ ع ذ ر ه ا من كل قلبك ولكن لا تخفي ا ل ح ق ي ق ة عن نفسك حتى هي حتى هي آ هاه من هذه ل ل ك م ة آ من هذه ا ل ك ل م ة التي كنت أ ر ي د أ ن أ ر ت ا ب فيها طالما تردد في صدري نفس من ا ل إ ي م ا ن أ ج ل هذه ا ل ك ل م ة إ ن ه ا خاتم القدر الذي يحفر رسمه على إ ط ا ر من حديد في ل و ح ة التي ا م ت ل أ ت سطورها بالعذاب الان سلبت إ ل ى ا ل أ ب د من كل ق و ة وكيف أ ح ا ر ب وهي تقف في جيش اعدائي كيف أ ص ب ر وهي لا تمد يدها إ ل ي من بعيد ونظرتها لا تستجيب لدعائي لقد تشجعت على التفكير واستطعت أ ن ترفع صوتك وها هو ا ل أ م ر حق و ب أ س ر ع مما كنت تخشى يكفيك قبل أ ن يقبض ا ل ي أ س على عقلك ويمزقه بمخالب من حديد أ ن تشكو القدر المرير وتكرر لنفسك حتى هي حتى هي ذهبت كما أ ش ر ت ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ب ح ث عن تاسو وها ن ا ذا قادم من عنده بذلت جاهدي لاقنعه بل أ ل ح ح ت عليه غير أ ن ه لا يريد أ ن يحيد عن ر أ ي ه ويتوسع إ ل ي ك أ ن ت أ ذ ن له بالسفر إ ل ى روما ل ف ت ر ة ق ص ي ر ة لا أ ر ي د أ ن أ خ ف ي عنك سخطي و أ ف ض ل عندي أ ن أ ص ا ر ح ك به على أ ن أ ك ت م ه و أ ز ي د حدته ايريد أ ن يسافر حسنا ً حسنا لن أ م ن ع أ ي ر ي د أ ن يتركنا ويذهب إ ل ى روما ليكن له ما يشاء على أ ن لا ي أ خ ذ ه سكيبيو ج ن ز ا ج ه او ينتزعه إ ل م ي د ت ش ي البارع مني إ ن م ا جعل إ ي ط ا ل ي ا بهذه ا ل ع ظ م ة و أ ن كل أ م ي ر ينافس جاره في ا ل ا س ت ئ ف ا ر بالموهوبين والانتفاع بهم و ا ل أ م ي ر الذي لا يجمع المواهب حوله هو عندي كالقائد بلا جيش ومن لا يهزه صوت الشعر فهو متوحش مهما على ش أ ن ه لقد اكتشفت شاعري واخترته بنفسي و أ ن ا اعتز به واحدا من رعاياي فهل اتركه إ ل ا مرغما بعد أ ن فعلت له كل ما فعلت إ ن ن ي في حرج ل أ ن ن ي أ ح م ل أ م ا م ك ذنب ما حدث اليوم أ ن ا أ ي ض ا أ ر ي د أ ن أ ع ت ر ف بخطئي الذي لا يغتفره إ ل ا عفوك غير أ ن ن ي س أ ظ ل بلا عزاء إ ذ ا تصورت أ ن ن ي لم أ ف ع ل كل ما استطعت لاصالحه لا تحرمني من نظرتك الحنون حتى أ ت م ا س ك و أ س ت ع ي د ا ل ث ق ة في نفسي لا يا أ ن ط و ن ي و لا ف ل ت ه د أ نفسك ف أ ن ا لا أ ل ق ي عليك أ ي ذنب أ ن ا أ ع ر ف تفكير هذا الرجل خير ا ل م ع ر ف ة و أ ع ل م تمام العلم ما فعلت من أ ج ل ه وكيف ترفقت به وتسامحت معه ونسيت ما كان من حقي أ ن أ ط ل ب ه منه قد يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يسود الكثير لكنه يحتاج للزمن كما يحتاج للمحن والخطوب لكي يتمكن من ا ل س ي ا د ة على نفسه أ ل ي س من ا ل إ ن ص ا ف أ ن ي س أ ل ا ل إ ن س ا ن نفسه حين يرى ما يفعله ا ل آ خ ر و ن من أ ج ل ه ماذا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق د م ه لمنفعتهم ومن ثقف عقله إ ل ى هذا الحد وجمع العلوم من أ ط ر ا ف ه ا وحصل ما في ط ا ق ة ا ل إ ن س ا ن تحصيله أ ل ا يكون ملزما أ ك ث ر من غيره بالتحكم في نفسه أ ل ي س عليه ان يفكر في هذا كتب علينا الا ن ض و ق طعم ا ل ر ا ح ة فلا نكاد نفكر في التمتع بها حتى نصادف عدوا نختبر معه شجاعتنا أ و نرزق صديقا نجرب معه صبرنا هل تراه يحقق الواجب ا ل أ و ل على ا ل إ ن س ا ن الذي يفرض عليه أ ن يختار طعامه وشرابه ما دامت ا ل ط ب ي ع ة لم تقيده كما قيدت الحيوان أ ل ا يضعف كما يضعف ا ل أ ط ف ا ل أ م ا م كل ما يثير لعابه ومتى راه أ ح د ي م ز ق خمره بقليل من الماء انه يتنقل من التوابل الى الحلوى الى المشروبات ا ل ق و ي ة ليبتلعها في نهم و ا ح د ة بعد الاخرى ثم يشكو بعد ذلك من ك آ ب ة روحه و ا ض ط ر ا م د ب ه و ح د ة طبعه ويلقي اللوم على ا ل ط ب ي ع ة والقطر كم من م ر ة ر أ ي ت ه يجادل طبيبه ويلقي الكلام في م ر ا ر ة وحمق وكم اوشكت على الضحك لو كان يضحك ما يعذب الانسان ويضايق و غيره انه يقول في قلق اشعر بهذا الالم ثم في ضيق فيم ا تفاخر بفنك اوجد لي العلاج ويرد الطبيب حسن فامتنع عن هذا وذاك لا استطيع اذا فاشرب هذا الدواء لا ان طعمه البشع يملؤني ب ا ل ش م ئ ز ا ز ا ذ ا فاشرب ماء اشرب ماء مستحيل انني اخاف الماء كما يخافه من عضه كلب اذا فلا استطيع ان افعل لك شيئا وما السبب لان الداء سيجر غيره معه و إ ذ ا لم يقتلك فسوف يزيد عذابك كل يوم شيء جميل وما ا ل ف ا ئ د ة إ ذ ن من أ ن تكون طبيبا إ ن ك تعرف دائي ومن واجبك أ ي ض ا أ ن تعرف الدواء وتحبل طعمه إ ل ي حتى لا أ ض ط ر إ ل ى العذاب لكي أ ت خ ل ص من العذاب اراك تبتسم أ ل ي س هذا هو الذي يحدث أ ل م تسمعه بنفسك من فمه كثيرا ما سمعته وغفرته ما حقا سمعته له إ ن ح ي ا ة ب ع ي د ة عن الاعتدال ت م ل أ نومنا بالكوابيس الثقال وتسوقن الى الحلم في وضح النهار حيثما ذهب ظن نفسه محاطا ب ا ل أ ع د ا ء وظن أ ن كل من يعترف بموهبته يحصده وكل من يحصده يحقد عليه ويضطهده كم من م ر ة ضايقك بشكواه ب ا ل أ ق ف ا ل التي كسرت الرسائل التي فتحت السم الخنجر وكل ما يطوف بخياله ولقد أ م ر ت بالبحث وبحثت بنفسك فهل وجدت شيئا لا أ ث ر لا ر ع ا ي ة أ م ي ر تشعره ب ا ل أ م ا ن ولا قلب صديق يرويه بالحنان أ ل ي م ث ل هذا تريد ا ل ر ا ح ة والهناء أ ت ر ج و لنفسك م ن ا ل س ع ا د ة والصفاء لو كنت أ ر ي د منه م ن ف ع ة ق ر ي ب ة لكان لك الحق فيما تقول يا أ ن ط و ن ي و أ ل ي س في صالحي أ ن ن ي لا أ ن ت ظ ر م ن ف ع ة ع ا ج ل ة م ب ا ش ر ة إ ن كل شيء يخدمنا على طريقته ومن أ ر ا د أ ن يستخدم الكثير فليستخدم كل شيء بما يتفق وطبيعته وبهذا تتحقق له ا ل م ن ف ع ة هذا هو الدرس الذي علمنا إ ي ا ه ا ل م ا د ي ت ش ي وهذا ما برهن عليه ا ل ب ا ب و ا ت ب أ ن ف س ه م كم من ع ق ر ي رعاه هؤلاء الرجال بالسماح والصبر وطول ا ل أ ن ا ه وكان يظن أ ن ه في غنى عن نعمتهم ومع ذلك لم يستطع أ ن يحيا بدونها ومن يجهل هذا يا أ م ي ر ي إ ن التعب في ا ل ح ي ا ة هو وحده الذي يعلمنا تقدير عطاياها لقد نعم بالكثير حين كان لا يزال صغيرا فلم يقنع بالمتع ا ل ق ل ي ل ة ليته يعرف أ و ل ا كيف ينعم بما ت غ د ق ا ل أ ي د ي ا ل س خ ي ة عليه إ ذ ا لا استطاع أ ن يحزم قواه ويشعر ب ا ل ر ض ى خ ط و ة ف خ ط و ة إ ن الرجل النبيل الذي لا يملك ثروه يستطيع أ ن يبلغ أ س م ى ا م ا ن ي ه إ ذ ا جعله أ م ي ر عظيم من رفاقه وحرره بيده ا ل ر ق ي ق ة من الضيق ف إ ذ ا حباه كذلك ثقته ورضاه واصطفاه بجواره على كل من عداه في الحرب والحكم والحديث فقد يبدو لي أ ن الرجل المتواضع يستطيع أ ن يشكر حظه في صمت وتاسو يزيد على هذا كله اروع ما يمكن أ ن يحظى به شاب فالوطن يكرمه ويعقد عليه الامال صدقني صدقني يا مولاي ان قلت ان مزاجه الغريب يتقلب على م خ د ة حظه السعيد مولاي هذا ا و قادم ف س ر ح في كرم ليلتمس في روما او نابل او حيث شاء ما يفتقده هنا وما لن يجده في غير هذا المكان فليجده في مكان اخر ايريد ان يسافر اولا الى ف ر ا ر ة بل يرغب في ان يبقى في بيل رجواردو ويكلف أ ح د أ ص د ق ا ئ ه أ ن يرسل إ ل ي ه اهم ما يحتاجه في رحلته بكل سرور ستبادر شقيقتي ب ا ل ع و د ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة مع صديقتها و س أ س ب ق ه م ا على جوادي وستلحق بنا بعد أ ن ترعى شؤونه مر الحاجب أ ن يقوم بما يلزم ليبقى في القصر إ ل ى ما يشاء حتى يرسل أ ص د ق ا ئ ه إ ل ي ه المتاع وتصله الرسائل التي أ ح ب أ ن أ ع ط ي ه ا له ل ي أ خ ذ ه ا معه إ ل ى روما ها هو قادم الوداع عطفك الذي طالما غمرتني به ي ت ج ل لي اليوم في أ ب ه ى ضياء ا ل إ ث م الذي ارتكبت في جوارك عن طيش غفرته لي خصمي جعلته يمد يديه إ ل ي وتريد ا ل آ ن أ ن ت أ ذ ن لي بالبعد قليلا عن جوارك ويشاء مع ذلك قلبك الكريم أ ل ا يحرمني من رضاه س أ ر ح ل عنك وملء ا ل ث ق ة و أ ب ع د عنك و ك ل رجاء ب أ ن غيابي هذا القصير سيشفي هموم الفؤاد الكثير أ ر ي د أ ن تسمو روحي من جديد و أ س ع ى على الضرب الذي شجعتني نظرتك الحنون على السير عليه في س ع ا د ة و ج ر أ ة لكي أ ع و د جديرا بعطفك أ ت م ن ى لك الحظ السعيد في رحلتك و أ ر ج و أ ن نراك بيننا من جديد مبتهج النفس في أ ط ي ب حال عندئذ ترد الينا المكسب مضاعفا عن كل ل ح ظ ة حرمتنا منها س أ ع ط ي ك رسائل لرجالي و أ ص د ق ا ئ ي في روما و أ ر ج و أ ن تعدهم جميعا أ ص د ق ا ء أ و ف ي ا ء أ م ا أ ن ا فسوف أ ظ ل أ ن ظ ر إ ل ي ك على البعد كصديق حميم أ ن ت تغمر بفضلك يا أ م ي ر إ ن س ا ن ا يشعر أ ن ه لا يستحقه ولا يكاد في هذه ا ل ل ح ظ ة يستطيع أ ن يعبر لك عن شكره وبدلا من أ ن أ ق د م لك امتناني جئت أ ر ف ع إ ل ي ك التماسا أ ن ت تعلم كم اعتز بقصيدي لقد بذلت فيه الكثير ولم أ ب خ ل عليه بجهد ولا عناء ومع ذلك فلم يزل أ ب ع د بكثير عما أ ت م ن ا ه اريد أ ن أ ن اعود تلميذا من جديد هناك حيث لا تزال أ ر و ا ح ا ل ع ب ا ق ر ة تطوف في السماء وتؤثر على القلوب فربما تصبح أ ن ش و د ت ي ج د ي ر ة باستحسانك أ ت و س ل إ ل ي ك أ ن تعيد إ ل ي ا ل أ و ر ا ق التي يخجلني أ ن أ ع ر ف أ ن ه ا بين يديك أ ت ر ي د اليوم أ ن تسترد ا ل ه د ي ة التي أ ع ط ي ت ن ي في هذا اليوم نفسه دعني أ ت و س ط بينك وبين قصيدك حاذر أ ن تفرط في الجهد والعمل فتؤذي ا ل ط ب ي ع ة ا ل ر ق ي ق ة التي تنبض في أ ب ي ا ت ك ولا تنصت إ ل ى النصائح التي تنهال عليك من كل ن ا ح ي ة إ ن آ ل ا ف ا ل أ ف ك ا ر التي تصدر عن أ ن ا س مختلفين يناقضون بعضهم في ا ل ر أ ي و ا ل ح ي ا ة يضمها الشاعر الذكي في كل واحد فلا يهاب أ ن يغضب القليلين ما دام سيفوز بالمزيد من رضا ا ل آ خ ر ي ن ومع ذلك فلست أ ر ي د بهذا أ ن أ ق و ل إ ن ك لا تحتاج أ ن تمر عليها في هدوء فتهذب فيها هنا وهناك ولذلك أ ع ي د ك ا ل آ ن أ ن أ ع ط ي ك ن س خ ة منها بعد وقت قصير أ م ا ا ل م خ ط و ط ة ف س أ ح ت ف ظ بها ل أ س ت م ت ع بها مع شقيقتي ا ف إ ذ ا رجعت إ ل ي ن ا ب ن س خ ة أ ك م ل فسوف تزيد متعتنا بها وقد نلفتك إ ل ى بعض الملاحظات التي نبديها لك ك أ ص د ق ا ء أ ت و س ل إ ل ي ك من جديد في خشوع دعني أ ح ص ل على هذه ا ل ن س خ ة على وجه ا ل س ر ع ة إ ن كياني كله يعيش ا ل آ ن في هذا القصيد و إ ذ ا قدر له أ ن يكون شيئا فليكن ا ل آ ن إ ن ي أ ح ي ي هذه ا ل ر غ ب ة التي تملك عليك نفسك ومع ذلك فمن واجبك يا عزيزي ت ا س و أ ن ت ف ر ج عن نفسك بقدر ما تستطيع وتستمتع بالعالم الواسع قليلا و ت أ خ ذ علاجا ينقي دمك هناك يستعيد وجدانك الانسجام الجميل ويعطيك مالا تناله بالانفعال الكبير قد يبدو ا ل أ م ر كذلك يا أ م ي ر ي ولكنني بمجرد أ ن أ ن ك ب على عملي أ ح س ب أ ن ن ي صحيح م ع ا ف ا و أ س ت م د من العمل ق و ة ج د ي د ة إ ن ك تعرفني من وقت طويل وتعرف أ ن ن ي أ ض ي ق ب ح ي ا ة الفراغ إ ن ا ل ر ا ح ة هي آ خ ر ما يريحني وهذا الوجدان و ي ل ل أ س ف لم تهيئه ا ل ط ب ي ع ة ليطفو مرحا على نهر ا ل أ ي ا م ويسبح في بحر الزمان الواسع كل ما تفكر فيه أ و تفعله يغوص بك إ ل ى أ ع م ا ق نفسك كم من ه ا و ي ة حفرها القدر حولنا لكن أ ع م ق ه ا هنا في قلبنا و ي تكذبنا إ ل ى التردي فيها أ ت و س ل إ ل ي ك أ ن تنتزع نفسك من نفسك وسترى أ ن ما ستفقده كشاعر ستكسبه ك إ ن س ا ن عبثا أ ح ا و ل التحكم في هذا الدافع الذي يموج في صدري ليل نهار إ ن ن ي إ ن توقفت عن الفكر و ا ل إ ب د ا ع لم تعد ا ل ح ي ا ة في عيني ح ي ا ة أ ت س ت ط ي ع أ ن تمنع د و د ة الحرير من أ ن تغزل النسيج الذي يؤدي لموتها من قلبها تنتزع الخيط النفيس فلا تتوقف حتى تغلق الكفن على نفسها ليت إ ل ه ا محسنا ينعم علينا بنصيب هذه ا ل د و د ة الذي تحسد عليه ليتنا نستطيع ذات يوم أ ن نفرد الجناحين المشعين في وادي الشمس البعيد في ب ه ج ة وبغير ميعاد استمع إ ل ي استمع إ ل ي إ ن ن ي أ ر ج و ك و أ ن ت الذي تضاعف للكثيرين ب ه ج ة ا ل ح ي ا ة أ ن تتعلم أ ن ت نفسك ق ي م ة هذه ا ل ح ي ا ة التي أ غ د ق ت عليك عطاياها بسخاء و د ع ا وكلما أ س ر ع ت بالرجوع زدتنا ف ر ح ة بعودتك تماسك يا قلبي تماسك ف أ ن ت على الضرب الصحيح ا ل م ه م ة عسيره إ ن ه ا ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى التي تجرب فيها أ ن تتنكر ولا تخيب ها أ ن ت قد سمعت لم يكن هذا قلبه ولا الكلمات كما عهدتها كلماته لكاني ما سمعت إ ل ا صوت أ ن ط و ن ي و كن على حذر فسوف تسمعه ا ل آ ن ي أ ت ي ك من كل ن ا ح ي ة تماسك تماسك لم تبق غير ل ح ظ ة وتدرك الهدف من تعلم التنكر في أ و ا خ ر ا ل ح ي ا ة أ ن ق ذ ت ه سمعته ا ل ط ي ب ة من العيون فتعلم كيف تحذق فنونهم وسيتم كل شيء على ما يرام أ ن ت تتباهى بالانتصار ق ب ر ا ل أ و ا ن ها هي ق ا د م ة هناك ا ل أ م ي ر ة ا ل ر ق ي ق ة ق ا د م ة يا له من شعور انها تدخل والشك والسخط ا ل ذ ا ن تجمع في قلبي يذوبان ا ل آ ن في دموع ا ل أ ح ز ا ن هل تفكر إ ذ ن في أ ن تتركنا أ م تريد أ ن تبقى قليلا في ب ل ر ي غ و ا ر د و حتى ي أ ت ي اليوم الذي ترحل عنا فيه ل ف ت ر ة ق ص ي ر ة كما أ ت ع ش م يا تاسو اتذهب إ ل ى روما س أ ذ ه ب أ و ل ا إ ل ى هناك ف إ ذ ا أ ح س ن ا ل أ ص د ق ا ء استقبالي كما أ ر ج و فقد أ س ت ط ي ع أ ن أ ح ش د صبري وعنايتي ل أ ض ع ا ل ل م س ة ا ل أ خ ي ر ة في قصيدتي س أ ج د هناك رجالا كثيرين يحق لهم أ ن يصفوا أ ن ف س ه م ب أ ن ه م س ا د ة في كل الفنون أ ل ا ينطق كل مكان في تلك ا ل م د ي ن ة ا ل ع ظ ي م ة أ ل ا يتحدث كل حجر إ ل ى قلوبنا وكم من أ ل ف معلم صامت يشير إ ل ي ن ا إ ش ا ر ة الصديق في ه ي ب ة وجلال و إ ذ ا لم أ س ت ط ع أ ن أ ك م ل قصيدتي هناك ف أ ي ن إ ذ ن أ س ت ط ي ع أ ن أ ك م ل ه ا بيد اني ويا ل ل أ س ف أ ح س من ا ل آ ن أ ن ن ي لن أ ن ج ح فيما س أ ق د م عليه لا شك أ ن ن ي س أ غ ي ر فيها ولكنني لن أ س ت ط ي ع إ ت م ا م ه ا إ ن ن ي أ ش ع ر ا ل آ ن أ ش ع ر بكل وضوح أ ن الفن العظيم الذي يغذو الجميع وينعش العقل السليم ويقويه سوف يدمرني وسوف يطردني بعيدا عنه اريد أ ن أ ه ر ب أ ر ي د أ ن أ ذ ه ب ا ل س ا ع ة إ ل ى نابولي وهل يمكنك أ ن تخاطر بهذا إ ن حكم النفي الذي نزل بك و ب أ ب ي ك لم يرفع بعد أ ن ت على حق في تحذيرك ولكنني فكرت في ا ل م س أ ل ة س أ ذ ه ب إ ل ى هناك متنكرا مرتديا ثوب الحجاج أ و الرعاه المساكين س أ د خ ل ا ل م د ي ن ة خفيه حيث يضيع الفرد في زحام ا ل أ ل و ف س أ س ر ع إ ل ى الشاطئ حيث أ ج د هناك قاربا يركبه أ ن ا س طيبون من م د ي ن ة سورنتو و ف ل ح و ن عائدون إ ل ى بيوتهم من السوق ذلك ل أ ن ن ي لابد أ ن أ س ر ع إ ل ى سورنتو فهناك تعيش شقيقتي التي كنت و ي ا ه ا ب ا ل ن س ب ة ل أ ب و ي ن ا كل العذاب والسرور س أ ل ز م الهدوء في القارب و أ د ل ف إ ل ى الشاطئ في صمت و أ ص ع د في حظر على الطريق المؤدي إ ل ى ب و ا ب ة ا ل م د ي ن ة وهناك أ س أ ل أ ي ن تعيش كورنيليا دلوني على مسكنها كورنيليا س ر س ا ل ي و س أ ج د غ ا ز ل ة تبتسم لي وتدلني على الطريق وعلى البيت و أ و ا ص ل الصعود و ح و ل ا ل أ ط ف ا ل ينظرون مدهوشين إ ل ى الشعر المضطرب والوجه الغريب الحزين و أ ب ل غ ا ل ع ت ب ة ف أ ج د الباب مفتوحا و أ د خ ل افتح عينيك يا تاس إ ذ ا استطعت وانظر إ ل ى الخطر الذي تريد أ ن تهوي فيه لولا إ ش ف ا ق ي عليك ل س أ ل ت ك أ م ن النبل أ ن تقول هذا الكلام أ م ن النبل أ ن لا تفكر إ ل ا في نفسك و ك أ ن ك لا تعذب قلوب ا ل أ ص د ق ا ء هل يخفى عليك ر أ ي شقيقي فيك هل تجهل كيف تقدرك شقيقتاي ه ل ل م تحس بهذا التقدير و ت ت أ ك د منه هل يتغير كل شيء في لحظات ق ل ي ل ة ت ه س و اذا كنت تريد أ ن تفارقنا فلا تترك لنا ا ل أ ل م والعذاب كم ي ع ز النفس حين يرحل صديق في ر ح ل ة ق ص ي ر ة أ ن نقدم له ه د ي ة ص غ ي ر ة ولتكن معطفا جديدا أ و سلاحا أ م ا أ ن ت فلا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يهديك شيئا ل أ ن ك تطرح عنك كل ما تملكه في نفور انك تختار عباءه ا ل ح ج ا ك وبردتهم السوداء وعكازهم الطويل وتتعمد أ ن تذهب إ ل ى هناك في زي المساكين وتسلب منا ما لم تكن لتتمتع به إ ل ا معنا اذا ف أ ن ت لا تنبذينني تماما يا ل ل ك ل م ة ا ل ع ذ ب ة يا للعزاء ا الجميل الغالي دافعي عني خذيني في حماك ي دعيني هنا في بر ج و ا ر د و او انقليني إ ل ى كنساندولي أ و إ ل ى حيث تشائين أ ل ا يملك ا ل أ م ي ر من القصور ا ل ج م ي ل ة والبساتين ما يحتاج إ ل ى ا ل ع ن ا ي ة طوال العام ولا تكادون تقيمون فيه يوما واحدا أ و س ا ع ة و ا ح د ة اختاري أ ب ع د ه ا جميعا ذلك الذي لم تزوريه منذ سنوات وقد يكون مهجورا و أ ر س ل ي ن ي إ ل ى هناك دعيني هناك أ ه ب حياتي كلها لكم كم أ ت م ن ى أ ن أ ت ع ه د أ ش ج ا ر ك و أ غ ط ي في الخريف أ ش ج ا ر الليمون ب ا ل أ ل و ا ح والقرميد و أ ل ف ه ا ب ع ن ا ي ة بعواد القصب ستمد ا ل أ ز ه ا ر ا ل ج م ي ل ة جذورها ا ل ع ر ي ض ة في ا ل أ ح و ا ض وسيبدو كل ممشى وكل خ ل و ة في أ ب ه زينته واتركي لي كذلك ا ل ع ن ا ي ة بالقصر س أ ف ت ح النوافذ في الوقت المناسب فلا تفسد ا ل ر ط و ب ة اللوحات والجدران ا ل م ز د ا ن ة بمعجون المرمر س أ ن ظ ف ه ا بالريش الخفيف وستلمع ا ل أ ر ض ي ة ا ل خ ش ب ي ة و ت ت أ ل ق ولا يتزحزح حجر أ و ط و ب ة عن مكانها ولا ينبت عشب في أ ح د الشقوق لست أ ج د في عقلي ر أ ي ا ولا في قلبي عزاء لك أ و لنا إ ن عيني تتلفت حولي لعل إ ل ه ا أ ن يمد إ ل ي ن ا يد ا ل م س ا ع د ة أ و يدلنا على بلسم ن شاف أ و نبات ينزل السلام على نفسك ويهدئ نفوسنا ن أ خ ل ص الكلمات التي تخرج من الشفاه وهي الدواء الساحر لم يعد لها ت أ ث ي ر لابد أ ن أ ت ر ك ك تسافر ولكن قلبي لايستطيع أ ن يهجرك ايتها ا ل آ ل ه ة إ ن ه ا هي هي التي تتكلم معك وتعطف على بؤسك ومع ذلك أ س ا ت في فهم القلب النبيل كيف استولى الضعف عليك وكيف ق ا ر ك ا ل ي أ س و أ ن ت منها قريب لا لا إ ن ه ا هي و أ ن ت أ ي ض ا قد ولدت من جديد تكلمي تكلمي ودعيني أ س ت م د من بين شفتيك ا ل أ م ل والعزاء لا تحرميني من نصيحتك قولي ماذا أ ف ع ل ماذا أ ف ع ل لكي ينعم شقيقك بالعفو علي ولكي أ ك و ن جديرا بعفوك ولكي يسعدكم من جديد أ ن تعدوني واحدا منكم قولي لي إ ن ما نطلبه منك قليل ومع ذلك يبدو أ ك ث ر من الكثير يكفيك أ ن تترك نفسك لنا وتطمئن لمودتنا نحن لا نريد منك إ ل ا ما في طاقتك إ ذ ا استطعت فحسب أ ن ترضى عن نفسك أ ن ت تسعدنا حين تكون سعيدا وتؤلم قلوبنا حين تهرب من ا ل س ع ا د ة و إ ذ ا كنت تجعلنا نفقد الصبر أ ح ي ا ن ا ف ل أ ن ن ا نتمنى أ ن نساعدك ونرى ويا ل ل أ س ف أ ن كل م س ا ع د ة لا جدوى منها ما دمت لا تريد أ ن تمسك بيد الصديق التي تمتد إ ل ي ك في شوق ولا تصل إ ل ي <تصفيق> ك ما زلت أ ن ت التي رايتها أ و ل م ر ة حين أ ق ب ل ت علي كالملاك الطاهر ا غ ف ر ل ل ب ش ر الفاني نظرته التي غشيت لحظات فلم تعرفك إ ن ه ا تراك ا ل آ ن وروحي كلها تتفتح لتعبدك أ ن ت وحدك إ ل ى ا ل أ ب د والقلب يفيض كله بالحنان إ ن ه ا هي أ ر ا ه ا أ م ا م ي يا له من شعور أ ي ا ل ح ي ر ة التي تدفعني إ ل ي ك او الجنون أ م حس عال ينتشي ب ا ل ح ق ي ق ة ا ل س ا م ي ة ا ل ص ا ف ي ة نعم إ ن ه ا ا ل ع ا ط ف ة التي تستطيع وحدها أ ن تهبني ا ل س ع ا د ة على هذه ا ل أ ر ض وهي وحدها التي قدرت شقائي حين قاومتها و أ ر د ت أ ن أ ن ف ي ه ا من القلب هذه ا ل ع ا ط ف ة هي التي حاولت أ ن أ ح ا ر ب ه ا وصرعت وصرعت صميمك ياني وهدمت في غ ض ب ا ل أ ح م ق ذاتي التي عرفت أ ن ك لها وحدها تاسو إ ن كنت حريصا على أ ن أ س م ع ك فكفكف هذا اللعب الذي يفزعني هل, هل تمنع ح ا ف ة ا ل ك أ س النبيذ من أ ن يطفح ويزبد ويفور كل ك ل م ة منك تزيد سعادتي ومع كل ك ل م ة ت ت أ ل ق عيناك أ ح س أ ن ن ي تغيرت في اعماقي و أ ن ن ي تخلصت من كل همومي و أ ع ب ا ئ ي و أ ص ب ح ت حرا حرا ك إ ل ه وكل هذا بفضلك ا ل ق و ة ا ل غ ا م ض ة التي تتحكم في حياتي تتدفق من شفتيك نعم أ ن ت تملكين وجودي لم يعد لي شيء أ م ل ك ه من نفسي عيني تعشى في وميض ا ل س ع ا د ة والنور وجداني يترنح ويضطرب س ا ق ي ة ا ر ت ع ش ا ن أ ن ت تشدينني نحوك فلا أ م ل ك أ ن أ ق ا و م أ و أ ن أ م ن ع قلبي الذي يندفع إ ل ي ك ملكتني إ ل ى ا ل أ ب د بين يديك فخذي وجودي كله إ ل ي ك ابتعد ماذا حدث ت ن س و يا إ ل ه ي تنسو لقد جن جنونه أ و ق ف و ه أ ن ت يا من تعتقد دائما أ ن ا ل أ ع د ا ء يحيطون بك كم يحس العدو بالانتصار لو راك ا ل آ ن أ ي ه ا الشقي إ ن ن ي لا أ ك ا د أ ف ي ق من ذهولي عندما ن ف ا ج أ بشيء لم نكن نتوقعه عندما تقع أ ن ظ ا ر ن ا على شيء رهيب يتوقف العقل ل ح ظ ة كالمشلول ولا نجد وصفا لهذا الشيء المجهول أ ت م م مهمتك إ ن ن ي أ ر ا ك ا ل آ ن على حقيقتك نعم إ ن ك تستحق ا ل ث ق ة ا ل أ م ي ر فيك أ ت م م وظيفتك استمر في تعذيبي انكسرت عصاي فعذبني في بطء حتى اموت اغرز اغرز السهم حتى احس بالكلاب يغوص في لحمي ويمزقني انت ا د ا ل ط ي ع ة في يد ا ل ط ا غ ي ة كن السجان وكن الجلاد فكلاهما يليق بك نعم استمر ايها ا ل ط ا غ ي ة لم تستطع ان تلبس القناع ل ل ن ه ا ي ة انتصر عرفت كيف تقيد العبد ب ا ل أ غ ل ا ل وكيف تتخره لعذاب أ ف ض ع استمر في عملك استمر فانني اكرهك و أ ح س ب ا ل ب ش ا ع ة التي تثيرها في نفسي ا ل ق و ة ا ل م س ت ب د ة التي تفتك ب ا ل أ ب ر ي ا ء وهكذا أ ر ا ن ي في ن ه ا ي ة المطاف طريدا منفيا كانني شحات لم يتوج ر أ س ي إ ل ا ل ي ز ي ن ا ل ض ح ي ة التي يقدمونها إ ل ى المذبح هكذا جردوني في يومي ا ل أ خ ي ر ب أ ل ف ا ظ ه م ا ل م ا س و ل ة من كنزي الوحيد من قصيدي الذي لن يردوه إ ل ي من ملك الوحيد الذي كان ممكن ان أ يضمن ليا ل ح ف ا و تفي كل مكان أ ز و ر ه ويحميني من ا ل ق و ة ا ل آ ن أ ر ى لماذا أ ر د ت م لي أ ن أ س ت ر ي ح انها م ؤ ا م ر ة و أ ن ت راس المتامرين لكي تبقى ا ل ق ص ي د ة إ ل ى ا ل أ ب د ن ا ق ص ة لتحرموا اسمي من المجد و ا ل ش ه ر ة ليجد حسادي أ ل ف عيب ي أ خ ذ و ن ه علي وليسقط أ خ ي ر ا في ه و ة النسيان ا لهذا أ ر د ت م لي ا ل ر ا ح ة والفراغ لهذا دعوتموني ل أ ح ف ظ نفسي وادخر قواي يا ل ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة يا ل ل ع ن ا ي ة الرؤوم كنت أ ت خ ي ل ب ش ا ع ة ا ل م ؤ ا م ر ة التي تحاك لي بلا ه و ا د ة في الظلام وها هو الواقع أ ب ش ع من كل خيال و أ ن ت أ ن ت ايتها ا ل س ا ح ر ة الخون يا من جذبتني ب ر ق ة السماء هانذا أ أ ر ا ك ا ل آ ن على حقيقتك يا إ ل ه ي لماذا لم تفتح عيناي قبل ا ل آ ن بيد اننا نحب أ ن نخدع أ ن ف س ن ا ب أ ن ف س ن ا ونكرم كل نذل دنيء يكرمنا إ ن الناس يجهلون بعضهم البعض أ م ا عبيد الحرب الذين يجلسون لاهثين مغلولين على مقعد واحد فاولئك هم الذين يعرفون بعضهم البعض وحيث لا يطلب أ ح د من صاحبه شيئا ولا يخشى أ ن يفقد شيئا وحيث يكشف كل واحد عن خبثه ولا ينتظر من جاره إ ل ا الخبث ف أ و ل ئ ك يعرف بعضهم البعض لكننا لا نجامل غيرنا حين نخدع انفسنا فيهم إ ل ا لكي يكون من حقنا ان نطلب منهم نفس المجامله صنمك الذي عبدته كل هذا الزمن كان يحجب عني المراه اللعوب سقط القناع و أ ر ى ا ل آ ن أ ر م ي د ع ا ر ي ة من كل سحرها نعم أ ن ت هي وكم تغنت قصيدتي بهذه ا ل أ ح ا س ي س و ا ل و س ي ط ة ا ل ص غ ي ر ة ا ل م ا ك ر ة كم سقطت ا ل آ ن من عيني مازلت أ س م ع حفيف خطواتها ا ل ن ا ع م ة حولي و أ ع ر ف ا ل آ ن الهدف من دسها وكيدها إ ن ن ي أ ع ر ف ك م ا ل آ ن جميعا ويكفيني هذا و إ ذ ا سلبني حظي الشقي من كل شيء ف س أ ع ر ف فضله علي إ ذ كشف لي ا ل ح ق ي ق ة إ ن ن ي أ س م ع ك يا تاسو في ذهول بالرغم من علمي أ ن عقلك المندفع يتذبذب في س ه و ل ة من طرف إ ل ى طرف عد إ ل ى نفسك تحكم في هذا الغضب انك ت أ ت ي ذنوبا إ ن غفرتها لك الامك فلن تغفرها لنفسك أ ب د ا لا تخافني بهذه ا ل ر ق ة ولا تحاول أ ن تعيد إ ل ي الهدوء بكلماتك ا ل ع ا ق ل ة دعني أ ت م ت ع ب ل ذ ة الجنون ا ل ك ئ ي ب ة لكي لا أ ع و د إ ل ى عقلي ل ح ظ ة ف أ ف ق د ه أ ح س في أ ع م ا ق ي أ ن هيك ليتهشم ولست أ ع ي ش إ ل ا ل أ ج ل هذا ا ل إ ح س ا س ا ل ي أ س يقبض علي بكل قسوته وفي الجحيم العذاب الذي يفنيني لا يكون التجديف إ ل ا شكوى ض ع ي ف ة أ ر ي د أ ن أ ر ح ل ف إ ن كنت صادقا ف أ ث ب ت لي هذا ودعني أ ف ر في هذه ا ل ل ح ظ ة لن أ ت خ ل ى عنك في هذه ا ل ش د ة و إ ذ ا كنت قد فقدت التحكم في نفسك ف إ ن ي لن أ ف ق د الصبر معك علي إ ذ ن أ ن أ س ت س ل م لك هانذا قد سلمت وتم ا ل أ م ر لن أ ق ا و م وها انا قد استرحت ودعني أ ك ر ر لك ا ل آ ن في أ ل م كم كان جميلا ما أ ض ع ت ه من يدي ها هم قد ابتعدوا يا إ ل ه ي إ ن ن ي أ ر ى الغبار الذي يرتفع خلف عرباتهم الفرسان في ا ل م ق د م ة إ ن ه م يسيرون على نفس الطريق الذي جئت منه إ ن ه م يرحلون غاضبين علي لو أ ن ن ي استطعت أ ن أ ق ب ل يده لو أ ن ن ي استطعت أ ن أ و د ع ه و أ ق و ل له ل ل م ر ة ا ل أ خ ي ر ة ا ع ف عني و أ س م ع ه يقول اذهب فقد عفوت عنك لكنني لا أ س م ع ه ا منه ولن أ س م ع ه ا أ ب د ا أ ر ي د أ ن أ ذ ه ب إ ل ي ه دعوني اودعه لا أ ط ل ب شيئا غير هذا الوداع أ ع ط و ن ي أعطوني هذه ا ل ل ح ظ ة م ر ة و ا ح د ة فربما شفيت لا إ ن ن ي طريد إ ن ن ي منفي أ ن ا الذي نفيت نفسي بنفسي لن أ س م ع هذا الصوت أ ب د ا لن أ ل ا ق ي هذه ا ل ن ظ ر ة أ ب د ا حاول حاول أ ن تنصت إ ل ى صوت رجل لا يستطيع أ ن يسمعك بغير ت أ ث ر لست شقيا إ ل ى الحد الذي تظن تمالك نفسك جرب جرب أ ن تقاومها هل بلغت من البؤس ما يبدو علي هل بلغت من الضعف ما يظهر لك هل ض ع إ ذ ن كل شيء هل زلزل ا ل أ ل م بنياني وحوله إ ل ى ركام من ا ل أ ن ق ا ض أ ل م تبقى لدي م و ه ب ة تحميني وتقدم لي أ ل ف عزاء هل ا ن ط ف أ ت كل ا ل ق و ة التي كانت تجيش في صدري هل أ ص ب ح ت عدما هل فني وجودي لا إ ن كل شيء كما هو لكنني أ ص ب ح ت عدما لقد تخليت عن نفسي وتخلت نفسي عني إ ذ ا ظننت أ ن ك قد فقدت كل شيء فقارن نفسك بغيرك واعرف من أ ن ت أ ج ل إ ن ك تذكرني بنفسي في ا ل ل ح ظ ة ا ل م ن ا س ب ة أ ل م يبق لي مثل أ ع ل ى أ س ت م د ه من التاريخ أ ل م يتمثل لي بطل تعذب أ ك ث ر مما تعذبت ف أ ت م ا س ك حين أ ق ا ر ن نفسي به لا لقد ذهب الجميع ولم يبق لي سوى شيء واحد ا ل د م ع ة التي أ ه د ت ه ا لنا ا ل ط ب ي ع ة و ص ر خ ة الالم التي يطلقها ا ل إ ن س ا ن حين يعجز عن الاحتمال و أ ن ا الذي احتفظت بهذه ا ل ه د ي ة ا ل س ا م ي ة تركت لي في ا ل أ ل م اللحن والخطاب ل أ ش ك و همومي كلها في نشيدي و إ ذ ا ما أ خ ر س ا ل إ ن س ا ن عذابه وهبني الرب أ ن أ ع ب ر عن عذابي آ ه أ ي ه ا الصديق النبيل انك تقف ثابتا وهادئا بينما ابدو ك ا ل م و ج ة تتقاذفها ا ل ع ا ص ف ة ولكن تريث ولا تغتر بقوتك ف ا ل ط ب ي ع ة الجباره التي بنت هذه ا ل ص خ ر ة الراسخه قد أ ع ط ت ا ل م و ج ة ا ل ق د ر ة على ا ل ح ر ك ة انها ترسل عواصفها فتفر ا ل م و ج ة و ت ت أ ر ج ح وتنتفخ وتثور م ز ب د ة على هذه ا ل م و ج ة كان ينعكس ضياء الشمس الجميل وفوق هذا الصدر الذي تحركه ن س م ة خ ف ي ف ة كانت تستريح النجوم ا ل آ ن اختفى الضياء وتبددت ا ل ر ا ح ة لم أ ع د أ ع ر ف نفسي في وسط ا ل أ خ ط ا ر و ل عدت أ ش ع ر بالخجل من هذا الاعتراف انكسر المكداف و ب د أ ت ا ل س ف ي ن ة تتحطم من كل ن ا ح ي ة ا ل أ ر ض راحت تنشق تحت قدمي هانذا ا أ م س ك يديك و أ ض م ك بذراعي كما يتشبث الملاح في ا ل ن ه ا ي ة ب ا ل ص خ ر ة التي سيتحطم عليها كنتم مع م س ر ح ي ة تاسو ت أ ل ي ف يوهان فولفجان ج و ت ا ت ر ج م ة الدكتور عبد الغفار مكاوي اشترك في التمثيل حسب سماع ا ل أ ص و ا ت سميحه ايوب ع ا ي د ة كامل ع ز ة العليلي كرن مطاوع ومحمود عزمي سجل ا ل م س ر ح ي ة محمد المساح و إ ب ر ا ه ي م نوبي المخرج المساعد إ ب ر ا ه ي م الدسوئي تاسو م س ر ح ي ة من إ خ ر ا ج هلال أ ب و عامر